ح د ث ن ا عبد بن حميد ومحمد بن مدويه قالا حدثنا الفضل بن دكين حدثنا إ س ر ا ئ ي ل عن ثوير عن رجل من أ ه ل قباء عن أ ب ي ه وكان من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم قال أ م ر ن ا النبي صلى الله عليه وسلم أ ن نشهد ا ل ج م ع ة من قباء وقد روي عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم في يصح هذا ولا يصح قال أ ب و عيسى هذا حديث لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وقد روي وسلم آواه وهذا يروى قال حديث إسناده ضعيف إنما يروى من حديث معارك بن عباد هريرة معارك أبي النبي عليه الليل ضعيف عن عن الجمعة على أنه من إنما من ابن أهله الله صلى إلى عن عبد الله بن سعيد المقبوري وضعف يحيى بن سعيد ا ل ق ط ا ن عبد الله بن سعيد المقبوري في الحديث قال واختلف أ ه ل العلم على من تجب ا ل ج م ع ة فقال بعضهم تجب ا ل ج م ع ة على من آ و ا ه الليل إ ل ى منزله وقال بعضهم لا تجب ا ل ج م ع ة إ ل ا على من سمع النداء وهو قول الشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق سمعت أ ح م د بن الحسن يقول كنا عند أ ح م د بن حنبل فذكروا على من تجب ا ل ج م ع ة فلم يذكر أ ح م د فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قال أ ح م د بن الحسن فقلت ل أ ح م د بن حنبل فيه عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أ ح م د عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم قال أ ح م د بن الحسن حدثنا حجاج بن نصير حدثنا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أ ب ي ه عن أبي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ل ج م ع ة على من آ و ا ه الليل إ ل ى أ ه ل ه قال فغضب علي أ ح م د بن حنبل وقال لي استغفر ربك استغفر ربك قال أ ب و عيسى إ ن م ا فعل أ ح م د بن حنبل هذا ل أ ن ه لم يعد ه ذ ان الحديث شيئا وضعفه لحال وضعفه إ س النبي د حدثنا أحمد حدثنا ه بن منيع حدثنا سريج بن ا سريج ع م ا حدثنا ن فليح ن س ل م عثمان بن عبد الرحمن التيمي مالك ا النبي ن عن بن عن أنس بن مالك أن عبد صلى الله عليه وسلم كان يصلي ا ل ج م ع ة حين تميل الشمس حدثنا يحيى بن موسى حدثنا أ ب و داود الطيالسي حدثنا فليح بن سليمان عن ع ث م انس بن عبد الرحمن التيمي عن ن التيمي أ عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال وفي الباب عن س ل م ة بن ا ل أ ك و ع وجابر والزبير بن العوام قال أ ب و عيسى حديث أ ن س حديث حسن صحيح وهو الذي أ ج م ع عليه أ ك ث ر أ ه ل العلم أ ن وقت ا ل ج م ع ة إ ذ ا زالت الشمس كوقت الظهر و ه و قول الشافعي وأحمد وإسحاق و الشافعي ر أ ى بعضهم أ ن ص ل ا ة ا ل ج م ع ة إ ذ ا صليت قبل الزوال أ ن ه ا تجوز أ ي ض ا وقال أ ح م د ومن صلاها قبل الزوال ف إ ن ه لم ير عليه إ ع اعاده د حدثنا ة حفص أبو م ر بن علي ل ل الصيرفي ف ا س ح ث عثمان بن عمر ويحيى بن كثير ن بن بن غسان ن ا ا عمر ع أبو ب ر ويحيى ل حدثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إ ل ى جذع فلما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حن الجذع حتى أ ت ا ه فالتزمه فسكن قال وفي الباب عن أ ن س وجابر وسهل بن سعد و أ ب ي بن كعب وابن عباس و أ م س ل م ة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح ومعاذ بن العلاء هو بصري وهو أ خ و أ ب ي عمرو بن العلاء حدثنا حميد بن م س ع د ة البصري حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم ا ل ج م ع ة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قال مثل ما تفعلون اليوم تفعلون قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر ا بن عبد الله وجابر ا بن س م ر ة قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وهو الذي ر آ ه اهل العلم ان يفصل بين الخطبتين بجلوس حدثنا ق ت ي ب ة وهناد قالا حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن س م ر ة قال كنت أ ص ل ي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته ق ص د ا وخطبته ق ص د ا قال وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن أ ب ي أ و ف ى قال أ ب و عيسى حديث جابر بن س م ر ة حديث حسن صحيح ح د ث ن ا ق ت ي ب ة حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أ م ي ة عن أ ب ي ه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ على المنبر ونادوا يا مالك قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وجابر بن س م ر ة قال أ ب و عيسى حديث يعلى بن أ م ي ة حديث حسن صحيح غريب وهو حديث ب ن عيينه وقد اختار قوم من أ ه ل العلم أ ن ي ق ر أ ا ل إ م ا م في ا ل خ ط ب ة آ ي ه من ا ل ق ر آ ن قال ش ا ف ع ي و إ ذ ا خطب ا ل إ م ا م فلم ي ق ر أ في خطبته شيئا من القران آ ن أ ع د د الخطبة ح ث اعاد ب بن يعقوب ا ل ك و ف الفضل ي حدثنا محمد بن الفضل بن ع ط ي ة عن عن منصور إ ب ر ا ه ي عليه م علقمة مسعود وسلم عن عن عبد الله بن مسعود قال كان الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا قال أ ب و عيسى وفي الباب عن ابن عمر وحديث منصور لا نعرفه إ ل ا من حديث محمد بن الفضل بن ع ط ي ة ومحمد بن ا ل ف ضعيف ل بن ط ة ض ع ي ذاهب الحديث عند أ ص ح ا ب ن ا والعمل على هذا عند أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال ا ل إ م ا م إ ذ ا خطب وهو قول سفيان الثوري والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق قال أ ب و عيسى ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمر بن دينار عن جابر بن عبد بن عن بن عن بن بين النبي جابر الله قال الله الجمعة قتيبة عليه وسلم يخطب يوم عمر وسلم صلى إ ذ جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ل ي ت قال لا قال قم فاركع قال أ ب و عيسى وهذا حديث حسن صحيح أ ص ح شيء في هذا الباب حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا محمد سرح عبد سعيد الخدرية بن سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن عياض الله أبا عمر أبي أبي دخل يوم ا ل ج م ع ة ومروان يخطب فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوه ف أ ب ى حتى صلى فلما انصرف أ ت ي ن ا ه فقلنا رحمك الله إ ن كادوا ليقعوا بك فقال ما كنت ل أ ت ر ك ه م ا بعد شيء ر أ ي ت ه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أ ن رجلا جاء يوم ا ل ج م ع ة في ه ي ئ ة ب ذ ة و ا ل ن ب ي صلى ابن ل ل عليه وسلم ه ي خ ط يوم ي الجمعة فأمره فصلى ع ر ك ت و ابي ل ن صلى الله عليه وسلم يخطب قال ابن أبي عمر ل ل ي ه و س يخطب أبي ابن قال ع م كان سفيان بن ع ي ي ن ة يصلي ركعتين إ ذ ا جاء و ا ل إ م ا م يخطب وكان ي أ م ر به وكان أ ب و عبد الرحمن المقرئ يراه قال أ ب و عيسى وسمعت بن أ ب ي عمر ي قال و ل ق سفيان بن ع ي ي ن ة كان محمد بن عجلان ث ق ة م أ م و ن ا في الحديث قال وفي الباب عن جابر و أ ب ي ه ر ي ر ة وسهل بن سعد قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي سعيد الخدري حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم وبه يقول الشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق وقال بعضهم إ ذ ا دخل و ا ل إ م ا م يخطب ف إ ن ه يجلس ولا يصلي وهو قول سفيان الثوري و أ ه ل ا ل ك و ف ة والقول ا ل أ و ل أ ص ح حدثنا قتيبة ح د ث ن العلاء ا بن خالد القرشي قال ر أ ي ت الحسن البصري دخل المسجد يوم ا ل ج م ع ة و ا ل إ م ا م يخطب فصلى ركعتين ثم جلس إ ن م ا فعل الحسن اتباعا للحديث وهو روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال يوم ا ل ج م ع ة و ا ل إ م ا م يخطب أ ن ص ت فقد لغى قال وفي الباب عن ابن أ ب ي أ و ف ى وجابر بن عبد الله قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح ورخص ا العلم ل ل عليه أهل ع عند م ك ه و ا والإمام للرجل يتكلم أن ي ط وتشميط ب بالإشارة يخطب وقالوا إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة. واختلفوا والإمام فلا إلا السلام العاطس تكلم عليه إن ينكر غيره في رد ر ف خ بعض أ ه ل العلم في رد السلام وتشميت العاطس و ا ل إ م ا م يخطب وهو قول أ ح م د و إ س ح ا ق وكره بعض أ ه ل العلم من التابعين وغيرهم ذلك وهو قال و ل ش ا حدثنا ف ع ي ن أبو ك رسول ي رشدين ب بن حدثنا ع عن عن معاذ عن د فائد زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال قال سهل س ر الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم ا ل ج م ع ة اتخذ جسرا إ ل ى جهنم قال وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث سهل بن معاذ بن أ ن س الجهني حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث رشدين بن سعد والعمل عليه عند أ ه ل العلم ك ر ه أ ن يتخطى الرجل رقاب الناس يوم ا ل ج م ع ة وشددوا في ذلك حدثنا أ ب و عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أ ب ي أ ي و ب حدثني أ ب و مرحوم عن سهل بن معاذ عن أ ب ي ه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ا ل ح ب و ة يوم ا ل ج م ع ة و ا ل إ م ا م يخطب قال أ ب و عيسى وهذا حديث حسن و أ ب و مرحوم اسمه عبد الرحيم بن ميمون وقد كره قوم من أ ه ل العلم ا ل ح ب و ة يوم ا ل ج م ع ة والإمام يخطب ورخص في ذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر وغيره وبه يقول الله ذلك بعضهم منهم عمر يخطب في عبد بن أ ح م د وإسحار لا ي ي ا ن ب ا ل ح ب و و ة احمد ل إ م م ا بأسا يخطب د ث ن ا أ ح بن منيع حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا حسين قال سمعت عماره بن ر و ي ب ة الثقفي وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء فقال ع م ا ر ة قبح الله هاتين اليدين القصيرتين لقد ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على ان يقول هكذا واشاره شيم بالسبابه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حماد بن خالد الخياط عن ابن أبي ذئب عن عن بن منيع بن عن الخياط أبي ابن كان ا ل أ ذ ا ن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ب ي بكر وعمر إ ذ ا خرج ا ل إ م ا م و إ ذ ا أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة فلما كان عثمان رضي الله عنه زاد النداء الثالث على الزوراء قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا أ ب و داود الطيالسي حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أ ن س بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم ب ا ل ح ا ج ة إ ذ ا نزل عن المنبر قال أ ب و عيسى هذا حديث لا نعرفه إ ل ا من حديث جرير بن حازم قال وسمعت م ح م د يقول وهم جرير بن حازم في هذا الحديث والصحيح ما روي عن ثابت عن أ ن س قال أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة ف أ خ ذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم قال محمد والحديث هو هذا وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق قال محمد وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا أقيمت تقوموا حتى تروني حتى قال محمد ويروى عن حماد بن زيد قال كنا عند ثابت البناني فحدث حجاج ا ل صواف عن يحيى بن أ ب ي كثير عن عبد الله بن أ ب ي ق ت ا د ة عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة فلا تقوموا حتى تروني ف و ه م جرير فظن أ ن ثابتا حدثهم عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن ثابت عن أنس ق انس ل لقد ل رأيت ا ب ي عليه صلى الله و ل م بعدما ت قال م ا ص ل يكلمه الرجل يقوم بينه وبين القبلة فما يزال يكلمه فلقد طول النبي ا فما بعضنا قيام ة يقوم بينه وبين رأيت ينعث من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم له قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حسن هذا حدثنا قال ت ي ب ة ح د ن حاتم ا م بن إ س ع ي عن جعفر بن محمد عن أبي عن عبيد بن أبيه محمد استخلف ل ل مولى ه بن أبي رافع ر و وسلم ل الله صلى الله عليه وسلم قال ا س مروان أ ب ا ه ر ي ر ة على ا ل م د ي ن ة وخرج إ ل ى م ك ة فصلى بنا ابو ه ر ي ر ة يوم ا ل ج م ع ة ف ق ر أ س و ر ة ا ل ج م ع ة وفي ا ل س ج د ة ا ل ث ا ن ي ة إذا جاءك ا ا ل م ن ف قال و ن ق عبيد الله ف أ د ر ك ت أ ب ا ه ر ي ر ة فقلت له ت ق ر أ بسورتين كان علي ي ق ر أ بهما ب ا ل ك و ف ة قال أ ب و ه ر ي ر ة إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ بهما وفي الباب عن ابن عباس والنعمان بن بشير و أ ب ي ع ن ب ة الخولاني قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان ي ق ر أ في ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ب سبح اسم ربك ا ل أ ع ل ى وهل أ ت ا ك حديث الغاشيه عبيد الله بن أ ب ي رافع كاتب علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا شريك عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ يوم ا ل ج م ع ة في ص ل ا ة الفجر الم ف ل ا ميم تنزيل ا ل س ج د ة وهل أ ت ى على ا ل إ ن س ا ن قال وفي الباب عن سعد وابن مسعود و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري و ش ع ب ة وغير واحد عن مخول حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يصلي بعد ا ل ج م ع ة ركعتين قال وفي الباب عن جابر قال أ ب و عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن نافع عن ابن عمر أ ي ض ا والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم وبه يقول الشافعي و أ ح م د حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أ ن ه كان إ ذ ا صلى ا ل ج م ع ة انصرف فصلى سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال أبو أبي أبي أبي ابن بن عيسى عمر عن عن حديث صحيح سفيان سهيل هريرة حسن هذا حدثنا حدثنا صالح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد ا ل ج م ع ة فليصل ي أ ر ب ع ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا الحسن بن علي حدثنا علي بن المديني عن سفيان بن ع ي ي ن ة قال كنا نعد سهيل بن أ ب ي صالح سبتا في الحديث والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم وروي عن عبد الله بن مسعود أ ن ه كان يصلي قبل ا ل ج م ع ة أ ر ب ع ة وبعدها أ ر ب ع ة وقد روي عن علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه أ ن ه أ م ر أ ن يصلى بعد ا ل ج م ع ة ركعتين ثم أ ر ب ع ة وذهب سفيان الثوري وابن المبارك إ ل ى قول ابن مسعود وقال إ س ح ا ق إ ن صلى في المسجد يوم ا ل ج م ع ة صلى أ ر ب ع ة و إ ن صلى في بيته صلى ركعتين واحتج ب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد ا ل ج م ع ة ركعتين في بيته وحديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الله صلى من كان منكم مصليا بعد ا ل ج م ع ة فليصلي أ ر ب ع ا قال أ ب و عيسى وابن عمر هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يصلي بعد ا ل ج م ع ة ركعتين في بيته وابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بعد ا ل ج م ع ة ركعتين وصلى بعد الركعتين أ ر ب ع ا حدثنا بذلك ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن ابن جريج عن عطاء قال ر أ ي ت ابن عمر صلى بعد ا ل ج م ع ة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أ ر ب ع ة حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن عمرو بن دينار قال ما ر أ ي ت أ ح د ا أ ن ص للحديث من الزهري وما رايت احدا الدنانير و ا ل د ر ه م أهون عليه منه والدراهم إن كانت الدنانير عنده بمنزلة البعر بمنزلة قال أبو ع ي سمعت ى س ابن قال أبي عمر قال سمعت سفيان م ع ت س بن ع ي ي ن ة يقول كان ع م ر بن دينار أ س ن من الزهري حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن الزهري عن أ ب ي س ل م ة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 وابه ي قال و ل س ف ي ن ا ث و وابن ر ي ل ما ب ر كنا والشافعي وأحمد وإسحاق ح د ث علي ب نتغدى حجر حدثنا حازم حازم جعفر رضي عبد وعبد سعد بن بن عن عن بن عنه كنا ن العزيز الله الله قال ما أبي أبي سهل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل إ ل ا بعد ا ل ج م ع ة قال وفي الباب عن أ ن س بن مالك رضي الله عنه قال أ ب و عيسى حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح حدثنا أ ب و سعيد ا ل أ ش ج حدثنا ع ب د ة بن سليمان و أ ب و خالد ا ل أ ح م ر عن محمد بن إ س ح ا ق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا نعث أ ح د ك م يوم ا ل ج م ع ة فليتحول من مجلسه ذلك قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ر و ا ح ة في س ر ي ة فوافق ذلك يوم ا ل ج م ع ة فغدا أ ص ح ا ب ه فقال أ ت خ ل ف ف أ ص ل ي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أ ل ح ق ه م فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ر آ ه فقال ما منعك أ ن تغدو مع أ ص ح ا ب ك فقال أ ر د ت أ ن أ ص ل ي معك ثم أ ل ح ق ه م قال لو أ ن ف ق ت ما في ا ل أ ر ض جميعا ما أ د ر ك ت فضل غدوتهم قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد وقال ش ع ب ة لم يسمع الحكم من مقسم إ ل ا خ م س ة أ ح ا د ي ث وعدها ش ع ب ة وليس هذا الحديث فيما عد ش ع ب ة ف ك أ ن هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم وقد اختلف أ ه ل العلم في السفر يوم ا ل ج م ع ة فلم ير بعضهم ب أ س ا ب أ ن يخرج يوم ا ل ج م ع ة في السفر ما لم تحضر ا ل ص ل ا ة وقال بعضهم إ ذ ا أ ص ب ح فلا يخرج حتى يصلي ا ل ج م ع ة حدثنا علي بن الحسن الكوفي حدثنا أ ب و يحيى إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م ا ل ت ي م ي عن يزيد بن أ ب ي زياد عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على المسلمين أ ن يغتسلوا يوم ا ل ج م ع ة وليمس أ ح د ه م من طيب أ ه ل ه ف إ ن لم يجد فالماء له طيب قال وفي الباب عن أ ب ي سعيد وشيخ من ا ل أ ن ص ا ر حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد بهذا نحوه قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن هشيم أحسن يزيد زياد الإسناد بن منيع عن بن من بن بهذا قال البراء ورواية رواية إسماعيل بن إبراهيم التيمي أبي أبو هشيم هشيم عيسى قال ع ي بن ب إ ر ا ه ي من التيمي الحديث يضعف في ح د ث ا س م ا ع ي ل بن م و س ى الفزاري ح د ث ن ا شريك عن أبي إسحاق عن إ س ح ان ق ع الحارث عن علي بن أبي طالب قال من السنة علي عن بن من أن أبي تخرج إ ل ى العيد ماشيا و أ ن ت أ ك ل شيئا قبل أ ن تخرج قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند أ ك ث ر أ ه ل العلم يستحبون أ ن يخرج الرجل إ ل ى العيد ماشيا و أ ن ي أ ك ل شيئا قبل أ ن يخرج ل ص ل ا ة الفطر قال أبو عيسى ويستحب أن ويستحب عيسى ل ابو ي ر ك إلا المثنى حدثنا حدثنا من محمد بن عذر ب أ أسامة عيسى ن ع ب د الله ابن عمر بن بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر قال كان هو بن بن بن بن عن عن عمر عمر عمر ر حفص و ل الله ل ص الله عليه وسلم و أ ب و بكر وعمر يصلون في العيدين قبل ا ل خ ط ب ة ثم يخطبون قال وفي الباب عن جابر وابن عباس قال أ ب و عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أ ن ص ل ا ة العيدين قبل ا ل خ ط ب ة ويقال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 وحديث جابر بن س م ر ة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أ ن ه لا يؤذن ل ص ل ا ة العيدين ولا لشيء من النوافل حدثنا قتيبة ح د ث ن ابو أ ع و ا ن ة عن إ ب ر ا ه ي م بن محمد بن المنتشر عن أ ب ي ه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ في العيدين وفي ا ل ج م ع ة ب سبح اسم ربك ا ل أ ع ل ى وهل أ ت ا ك حديث ا ل غ ا ش ي ة وربما اجتمعا في يوم واحد ف ي ق ر أ بهما قال وفي الباب عن أ ب ي واقد و س م ر ة بن جندب وابن عباس قال أ ب و عيسى حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح وهكذا روى سفيان الثوري ومسعر عن إ ب ر ا ه ي م بن محمد بن المنتشر نحو حديث أ ب ي ع و ا ن ة و أ م ا سفيان بن ع ي ي ن ة فيختلف عليه في الروايه ي يروى إبراهيم أبيه حبيب أبيه بشير لحبيب رواية ة المنتشر نعرف ولا عنه عن عن عن عن عن النعمان بن بشير. ولا نعرف لحبيب بن سالم رواية عن بن بن بن بن بن ب سالم سالم محمد أ وروي ح ب ب بن سالم هو مولى بن ب ي ي النعمال سالم مولى هو ش ر و ا النعمال عن بن ب ش ر روي أحاديث وقد روي عن النبي ب بن بن ن عيينة عن إفراهيم ا محمد م ت ش ر رواية هؤلاء وروي نحو عن ن هؤلاء ا ل صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان ي ق ر أ في ص ل ا ة العيدين ب ق ا ف واقتربت ا ل س ا ع ة وبه يقول الشافعي حدثنا إ س ح ا ق بن موسى ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا معن ب ن عيسى حدثنا مالك بن أ ن س عن ضمره بن سعيد ا ل م ا ز ن ي عن عبيد الله بن عبد الله بن ع ت ب ة أ ن عمر بن الخطاب س أ ل أ ب ا و ا ق د الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ به في الفطر و ا ل أ ض ح ى قال كان ي ق ر أ ب قاف و ا ل ق ر آ ن المجيد واقتربت ا ل س ا ع ة وانشق القمر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا هند ا حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن ضمره بن سعيد بهذا الاسناد نحوه قال أ ب و عيسى و أ ب و واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف حدثنا مسلم بن عمرو وابو عمر الحذاء المديني حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن كثير بن عبد الله عن أ ب ي ه عن جده أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في ا ل أ و ل ى سبعا قبل ا ل ق ر ا ء ة وفي ا ل آ خ ر ة خمسا قبل ا ل ق ر ا ء ة قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة وابن عمر وعبد الله بن ع م ر قال أ ب و عيسى حديث جد كثير حديث حسن وهو أ ح س ن شيء روي في هذا الباب عن النبي عليه السلام واسمه ع م ر بن عوف ا ل م ز ن ي والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهكذا روي عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن ه صلى ب ا ل م د ي ن ة نحو هذه ا ل ص ل ا ة وهو قول أ ه ل المدينه ة و ب ي ق وروي ل مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق بن أنس و عن عبد الله بن مسعود أ ن ه قال في التكبير في العيدين تسع تكبيرات في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى خمسا قبل الخراءة قبل وقد ف ي الثانية يبدأ الركعة بالخراءة ثم يكبر أربعاً مع الركوع وقد روي عن غير واحد من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهو قول أ ه ل ا ل ك و ف ة وبه يقول سفيان الثوري حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود ا ل ط ي ا ل س ي قال أ ن ب أ ن ا ش ع ب ة عن عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصل قبلها ولا بعدها قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر و أ ب ي سعيد قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح بن عباس وقد ا العلم من أصحاب النبي صلى الله ل ل عليه أهل صلى عليه وسلم ع عند بعض م من وغيرهم ي وبه و و ل الشافعي أ ح م وإسحاق وقد ر أ ى ط ا ئ ف ة من أ ه ل العلم ا ل ص ل ا ة بعد ص ل ا ة العيدين وقبلها من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم والقول ا ل أ و ل أ ص ح حدثنا أ ب و عمار الحسين بن حريث حدثنا وكيع عن أ ب ا ن ا بن عبد الله البجلي عن أ ب ي بكر بن حفص وهو ابن عمر بن سعد بن أ ب ي وقاص عن ابن عمر أ ن ه خرج في يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها وذكر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم فعله قال أ ب و عيسى وهذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا منصور وهو ابن زاذان عن ابن سيرين عن أ م ع ا ط ي ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج ا ل أ ب ك ا ر و ا ل ع و ا ت ق وذوات الخدور والحيض في العيدين ف أ م ا الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن د ع و ة المسلمين قالت إ ح د ا ه ن يا رسول الله إ ن لم يكن لها جلباب قال فلتعرها أ خ ت ه ا من جلابيبها حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا هشيم عن هشام بن حسان عن ح ف ص ة بنت سيرين عن أ م ع ط ي ة بنحوه قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر قال أ ب و عيسى حديث أ م ع ط ي ة حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أ ه ل العلم إ ل ى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج إ ل ى العيدين وكرهه بعضهم وروي عن عبد الله بن المبارك أ ن ه قال أ ك ر ه اليوم الخروج للنساء في العيدين ف إ ن أ ب ت ا ل م ر أ ة إ ل ا أ ن تخرج ف ل ي أ ذ ن لها زوجها أ ن تخرج في أ ط م ا ر ه ا الخلقان ولا تتزين ف إ ن أ ب ت أ ن تخرج كذلك ف ل ز ويروى ج أن م ن عن ع ه ا ا ل خ ج و و ي ر عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت لو ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أ ح د ث النساء ل م ن ع ه ن المسجد كما منعت نساء بني إ س ر ا ئ ي ل ويروى عن سفيان الثوري أ ن ه كره اليوم الخروج للنساء إ ل ى العيد حدثنا عبد الأعلى بن واصر بن عبد بن بن الأعلى واصر الأعلى الكوفي و أ ب و ز ر ع ة قالا حدثنا محمد بن الصلت عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر و أ ب ي رافع قال أ ب و عيسى وحديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن غريب و ر و ا أ ب و ت م ي ل ة ويونس بن محمد هذا الحديث عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال وقد استحب بعض أ ه ل العلم ل ل إ م ا م إ ذ ا خرج في طريق أ ن يرجع في غيره اتباعا لهذا الحديث وهو قول الشافعي وحديث جابر ك أ ن ه أ ص ح حدثنا الحسن بن الصباح البزار البغدادي حدثنا عبد الصمد بن عبد عبد بريدة الوارث عن ثواب بن عطبة عن عبد الله بن بريدة عن بن عن الله عطبة أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم ا ل أ ض ح ى حتى يصلي قال وفي الباب عن علي و أ ن س قال أ ب و عيسى حديث ب ر ي د ة بن حصيب ا ل أ س ل م ي حديث غريب وقال محمد لا أ ع ر ف لثواب بن ع ت ب ة غير هذا الحديث وقد استحب قوم من أ ه ل العلم أ ن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا ويستحب له أ ن يفطر على تمر ولا يطعم يوم ا ل أ ض ح ى حتى يرجع حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا هشيم عن محمد بن إ س ح ا ق عن حفص بن عبد الله بن أ ن س عن أ ن س بن مالك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أ ن يخرج إ ل ى المصلى قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب ي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها وقال عبد الله لو كنت مصليا قبلها أ و بعدها لاتممتها قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس و أ ن س وعمران بن ح س ي ن و ع ا ئ ش ة قال أ ب و عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث يحيى بن سليم مثل هذا قال محمد بن إ س م ا ع ي ل وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن رجل من آ ل س ر ا ق ة عن عبد الله بن عمر قال أ ب و عيسى وقد روي عن ع ط ي ة العوفي عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان ي ت ط وقد ع في السفر ب ب ل الصلاة و ع ه ا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يقصر في السفر و أ ب و بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته والعمل وسلم وغيرهم وقد روي هذا العلم أصحاب النبي الله عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر على أهل صلى عليه عند عن من تتم أكثر في والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم و ما النبي الله على صلى عليه عن ص أ ح ا الشافعي ب ه وهو قول و أ ح م د وإسحاق إلا أ ن ا ل ش احمد ف في السفر فإن ع عنه ي يقول التقصير ة رخصة له الصلاة أتم أجزأ د ث ن ا أ ح بن منيع حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أ ب ي ن ظ ر ة قال سئل عمران بن حسين عن ص ل ا ة المسافر ف قال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وحججت مع أ ب ي بكر فصلى ركعتين ومع عمر فصلى ركعتين ومع عثمان ست سنين من خلافته أ و ثماني سنين فصلى ركعتين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن محمد بن المنكدر و إ ب ر ا ه ي م بن م ي س ر ة سمع انس بن مالك قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ب ا ل م د ي ن ة أ ر ب ع ة و ب د ي ا ل ح ل ي ف ة العصر ركعتين قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من ا ل م د ي ن ة إ ل ى م ك ة لا يخاف إ ل ا الله رب العالمين فصلى ركعتين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا يحيى بن أ ب ي إ س ح ا ق الحضرمي حدثنا أ ن س بن مالك قال خرجنا مع النبي ص ل الله عليه وسلم من ا ل م د ي ن ة إ ل ى م ك ة فصلى ركعتين قال قلت ل أ ن س كم أ ق ا م رسول الله صلى الله عليه وسلم ب م ك ة قال عشر قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر قال أ ب و عيسى حديث أ ن س حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه أ ق ا م في بعض أ س ف ا ر ه تسع ع ش ر ة يصلي ركعتين قال ابن عباس فنحن إ ذ ا أ ق م ن ا ما بيننا وبين تسع ع ش ر ة صلينا ركعتين و إ ن زدنا على ذلك أ ت م م ن ا ا ل ص ل ا ة وروي عن علي أ ن ه قال من أ ق ا م ع ش ر ة أ ي ا م أ ت م ا ل ص ل ا ة وروي عن ابن عمر أ ن ه قال من أ ق ا م خ م س ة عشر يوما اتم الصلاة وقد روي عنه ثنتي عشرة. وروى ق د ي ثنتي وروي سعيد المسي عنه عشرة عن اربعا بن بانه قال اذا اقام ل ص عنه ذلك ق ت ا داود ة و ع ط ء الخراساني ر و ى عنه ا و د بن ابي هند خلاف هذا واختلف اهل العلم بعد في ذلك فاما سفيان الثوري واهل ا ل ك و ف ة فذهبوا الى توقيت خمس ع ش ر ة وقالوا إذا أجمع على إقامة عشرة أتم الصلاة أجمع أتم خمس على عشرة واما ق ل الأوزعي إذا أ ج ع على إ ق م أتم ة عشرة ثنتي اسحاق ل ل وقال مالك ص ا ة بن ن أ والشافعي و أ م د إ ذ أجمع على إ ا م ة أ ر ب ع ة أتم ا ل ص ل اقوى ة وأما ا إ س ح فرأى أ ق المذاهب فيه حديث ابن عباس قال ل أ ن ه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ت أ و ل ه بعد النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ج م ع على إ ق ا م ة تسع ع ش ر ة أ ت م ا ل ص ل ا ة ثم أ ج م ع أ ه ل العلم على أ ن المسافر يقصر ما لم يجمع إ ق ا م ة و إ ن أ ت ى عليه سنون حدثنا هناد بن السري حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن عاصم ا ل أ ح و ل عن ع ك ر م ة عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فصلى ت س ع ة عشر يوما ركعتين ركعتين قال ابن عباس فنحن نصلي فيما بيننا وبين تسع ة ع ش ر ة ركعتين ركعتين ف إ ذ ا أ ق م ن ا أ ك ث ر من ذلك صلينا أ ر ب ع ة قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح حدثنا قتيبة بن سعيد بن قتيبة حدثنا ل ي ث بن سعد عن صفوان بن سليم عن أ ب ي ب ص ر ة الغفاري عن البراء بن عازب قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ث م ا ن ي ة عشر سفرا فما ر أ ي ت ه ترك الركعتين إ ذ ا زاغت الشمس قبل الظهر وفي الباب عن ابن عمر قال أ ب و عيسى حديث البراء حديث غريب قال وروي س أ ل فلم ت محمدا عنه ع ي ف ه إلا ليث من حديث بن سعد بن ل م عن ر بسرة الغفاري ورآه ف اسم أبي ح ابن واروي عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل ا ل ص ل ا ة ولا بعدها وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يتطوع في السفر ثم اختلف أ ه ل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ف ر أ ى بعض أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يتطوع الرجل في السفر وبه يقول أ ح م د و إ س ح ا ق ولم تر ط ا ئ ف ة من أ ه ل العلم أ ن يصلي قبلها ولا بعدها ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول ا ل ر خ ص ة ومن تطوع فله في ذلك فضل كبير وهو قول أ ك ث ر أ ه ل العلم يختارون التطوع في السفر حدثنا علي بن حجر حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن ع ط ي ة عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى النبي الله عليه وسلم الظهر السفر قال ليلى في ركعتين ركعتين عيسى حديث أبي عطية مع عمر وبعدها عن ونافع عن هذا رواه ابن حسن ابن أبو وقد حدثنا محمد بن عبيد المحاربي يعني الكوفي حدثنا علي بن هاشم عن ابن أ ب ي ليلى عن ع ط ي ة ونافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر فصليت معه في الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين وصليت معه في السفر وصليت الحضر الظهر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين ركعتين معه معه أربعا وبعدها وبعدها والعصر ركعتين ولم يصل بعدها شيئا والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا تنقص في الحضر ولا في السفر وهي وتر النهار وبعدها ركعتين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن سمعت محمدا يقول ما روى ابن أ ب ي ليلى حديثا أ ع ج ب إ ل ي من هذا ولا أ ر و ي عنه شيئا حدثنا ختيبه بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أ ب ي حبيب عن أ ب ي ا ل طفيل هو عامر بن و ا ث ل ة عن معاذ بن جبل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غ ز و ة ت ب و ك إ ذ ارتحل قبل زيغ الشمس أ خ ر الظهر إ ل ى أ ن يجمعها إ ل ى العصر فيصليهما جميعا و إ ذ ا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إ ل ى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إ ذ ا ارتحل قبل المغرب أ خ ر المغرب حتى يصليها مع العشاء و إ ذ ا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب قال وفي الباب عن علي وابن عمر و ع ا ئ ش ة وابن عباس و أ س ا م ة بن زيد وجابر ا بن عبد الله قال أ ب و عيسى والصحيح عن أ س ا م ة وروى علي بن المديني عن أ ح م د بن حنبل عن ق ت ي ب ة هذا الحديث حدثنا عبد الصمد بن سليمان حدثنا زكريا اللؤلؤي حدثنا أ ب و بكر ا ل أ ع ي ن حدثنا علي بن المديني حدثنا أ ح م د بن حنبل حدثنا ق ت ي ب ة بهذا الحديث يعني حديث معاذ وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به ق ت ي ب ة لا نعرف أ ح د ا رواه عن الليث غيره وحديث الليث عن يزيد بن أ ب ي حبيب عن أ ب ي طفيل عن معاذ حديث غريب والمعروف وسلم العلم حديث معاذ الزبير معاذ النبي الله أهل طفيل صلى عليه من عند عن عن أن حديث حديث أبي أبي جمع في غ ز و ة تابوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء رواه ق ر ة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أب ابي ل الزبير م ي يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يقولان وإسحاق في وأحمد أن بأس يجمع بين الصلاتين في, السفر في وقت إ ح د ا ه هناد م ا حدثنا ا بن ل ي م ا ن عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أ ن ه استغيث على بعض أ ه ل ه فجد به السير ف أ خ ر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما ثم أ خ ب ر ه م أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إ ذ ا جد به السير قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث الليل عن يزيد بن أ ب ي حبيب حديث حسن صحيح حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر ب ا ل ق ر ا ء ة فيهما وحول رداءه ورفع يديه واستسقى واستقبل ا ل ق ب ل ة قال وفي الباب عن ابن عباس و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ن س و آ ب ي اللحم قال أ ب و عيسى حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح وعلى هذا العمل عند أهل اهل ل ل ع م و ب ي ق و العلم ش ا ف ي وأحمد وإسحاق وعم تميم عباد بن تميم هو ع ب د ابي ل ل ه ن ز د بن ع ا ص م ا ل م ا حدثنا قتيبة حدثنا ز ن ي قتيبة ل ي ث بن س عن د ع خ ابي ل د ن ي د عن سعيد بن أبي ه ل آب اللحم عن عبد بن يزيد ا ل مولى ل ل ه عن عمير آب ا عن آب انه ل ل ح م أ ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أ ح ج ا ر الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو قال أبو عيسى كذا قال ق ت ي ب ة في هذا الحديث عن آ ب اللحم ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا هذا الحديث الواحد وعمير مولى آ ب اللحم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ح ا د ي ث وله صحبه ة قتيبة حدثنا حدثنا حاتم بن إسماعيل عن إسماعيل ش ا إسحاق وهو ابن عبد الله بن كنانة م بن عبد بن وهو عن ابيه قال ارسلني الوليد بن ع ق ب ة وهو امير ا ل م د ي ن ة الى ابن عباس ا س أ ل ه عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى اتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمود حدثنا إسحاق نحوه عبد وزاد بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان عن بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن هشام الله متخشعا قال وكيع أبو أبيه فيه عيسى فذكر هذا حديث حسن صحيح وهو قول الشافعي قال يصلي ص ل ا ة الاستسقاء نحو ص ل ا ة العيدين يكبر في ا ل ر ك ع ة الاولى س ب ع ة وفي ا ل ث ا ن ي ة خ م س ة واحتج بحديث ابن عباس قال ابو عيسى وروي عن مالك ا بن انس انه قال لا يكبر في ص ل ا ة الاستسقاء كما يكبر في ص ل ا ة العيدين وقال نعمان أ ب و ح ن ي ف ة لا تصلى ص ل ا ة الاستسقاء ولا آ م ر ه م بتحويل الرداء ولكن يدعون ويرجعون بجملتهم قال أ ب و عيسى خالف السنه ة حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن عن حبيب سعيد ثابت بن بن عن سفيان عن بن عن عن ابن عباس عن النبي بشار طاوس عباس ا أبي صلى ل ل عليه وسلم أ ن ه صلى في كسوف ف ق ر أ ثم ركع ثم ق ر أ ثم ركع ثلاث م ثم قرأ ثم ركع ث مرات ثم سجد سجدتين و ا ل أ خ ر ى مثلها قال وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن عمر والنعمان بن بشير والمغيرة بن شعبة وأبي مسعود وأبي بكرة وثمرة وأبي موسى الأشعري وابن مسعود علي بشير الأشعري الباب الله بن بن بن شعبة بكرة عن عمر وأسماء بنت أبي ا بنت بكر ي ل ص د قال و ب وقبيصة ن عمر ا ه ل ابو ل ي و ج ا ر بن عبد الله عيسى ب بن ب د الرحمن سمرة و أ بن كعب قال أبو ع قال ي حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه صلى في كسوف أ ر ب ع ركعات في أ ر ب ع سجادات وبه يقول الشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق قال واختلف أ ه ل العلم في ا ل ق ر ا ء ة في ص ل ا ة الكسوف ف ر أ ى بعض أ ه ل العلم أ ن يسر ب ا ل ق ر ا ء ة فيها بالنهار و ر أ ى بعضهم أ ن يجهر ب ا ل ق ر ا ء ة فيها كنحو ص ل ا ة العيدين و ا ل ج م ع ة وبه يقول مالك و أ ح م د و إ س ح ا ق يرون الجهر فيها وقال الشافعي لا يجهر فيها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلة الروايتين صح عنه انه صلى اربع ركعات في اربع سجدات وصح عنه ايضا انه صلى ست ركعات في اربع سجدات وهذا عند اهل العلم قدر تطاول القراءة ويرون اصحابنا ان تصلى صلاه الكسوف في جماعه في كسوف الشمس والقمر احدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه انها قالت خسفت الشمس فأطال ا ل قال ر ء ة ثم ركع ف أ ط ا ابوعيسى ل فأطال القراءة وهي دون الأولى ثم ركع، فأطال الركوع وهو دون الأول ثم رفع رأسه فسجد، ثم فعل مثل ذلك في الركعة الثانية قال ر رفع رأسه ركع رفع رأسه ك و وهي دون وهو دون ع ثم ثم ثم ثم فسجد في أ وهذا حديث حسن صحيح. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون صلاة الكسوف الحديث الشافعي صلاة حديث حسن صحيح أربع ر ك ع ا ت في أربع ل الشافعي ت ق ا ي ق ر أ في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى ب أ م ا ل ق ر آ ن ونحوا من س و ر ة ا ل ب ق ر ة سرا إ ن كان بالنهار ثم رفع ك ركوعا ع قراءته ر طويلا نحوا من、قراءته. ثم ر أ س ه بتكبير وثبت قائما كما هو و ق ر أ أ ي ض ا ب أ م ا ل ق ر آ ن ونحوا من آ ل عمران ثم ر ك ع ركوعا طويلا نحوا من قراءته ثم رفع ر أ س ه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم ت ج د سجدتين تامتين ويقيم في كل س ج د ة نحوا مما أ ق ا م في ركوعه ثم قام ف ق ر أ ب أ م ا ل ق ر آ ن ونحوا من س و ر ة النساء ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته ثم رفع ر أ س ه بتكبير وثبت قائما ثم ق ر أ نحوا من س و ر ة ا ل م ا ئ د ة ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده ثم سجد سجدتين ثم تشهد وسلم حدثنا محمود حدثنا حدثنا الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جند بن غيلان سفيان عن بن عن بن عن بن بن بنا قال النبي صلى الله سمرة وسلم وكيع كسوف ثعلبة قيس عليه في صلى صلى لا نسمع له صوتا قال وفي الباب عن عائشة قال صوتا عائشة نسمع عن عيسى وفي أبو حدثنا ي سمرة س حديث ح صحيح وقد ذهب بعض أهل بعض ل ل إلى ع م ه ذ ابو وهو قول الشافعين حدثنا أ بكر محمد بن أ ب ا ن حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن ص د ق ة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ص ل ا ة الكسوف وجهر ب ا ل ق ر ا ء ة فيها قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح ورواه أ ب و إ س ح ا ق الفزاري عن سفيان بن حسين نحوه ه وبهذا الحديث يقول مالك بن أنس وأحمد وأسحاق الشوارب بن بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن ب الحديث مالك حدثنا الملك حدثنا حدثنا الزهري عن سالم محمد يزيد زريع ي معمر أنس عن عن عن أ أ ن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ص ل ا ة الخوف ب إ ح د ى الطائفتين ر ك ع ة و ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ خ ر ى م و ا ج ه ة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أ و ل ئ ك وجاء أ و ل ئ ك فصلى بهم ر ك ع ة الاخرى ثم سلم عليهم فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح وقد روى موسى بن ع ق ب ة عن نافع عن ابن عمر مثل هذا قال وفي الباب عن جابر و ح ذ ي ف ة وزيد بن ثابت وابن عباس و أ ب ي ه ر ي ر ة وابن مسعود وسهل بن أ ب ي ح ت م ة و أ ب ي عياش الزرقي واسمه زيد بن صامت و أ ب ي ب ك ر ة قال أ ب و عيسى وقد ذهب مالك بن أ ن س في ص ل ا ة الخوف الى حديث سهل حديث حتمة ابي بن وقال ه و و ل ش احمد ف ع ي وقال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ص ل ا ة الخوف على اوجه وما اعلم في هذا الباب الا حديثا صحيحا واختار حديث سهل بن ابي حتمه ة و ك ذ ا قال اسحاق بن ابراهيم قال بن ثبتت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في ص ل ا ة الخوف ورأى أ ن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ص ل ا ة الخوف فهو جائز وهذا على قدر الخوف قال إ س ح ا ق و ل س ن احدثنا نختار ي سهل ب أبي غيره حتمة من على ل ر و ا ا أحدثنا ي ت محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا يحيى بن سعيد ا ل أ ن ص ا ر ي عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أ ب ي ح ث م ة أ ن ه قال في ص ل ا ة الخوف قال يقوم ا ل إ م ا م مستقبل ا ل ق ب ل ة وتقوم ط ا ئ ف ة منهم معه و ط ا ئ ف ة من قبل العدو ووجوههم إ ل ى العدو فيركع بهم ر ك ع ة ويركعون ل أ ن ف س ه م ويسجدون ل أ ن ف س ه م سجدتين في مكانهم ثم يذهبون إ ل ى مقام أ و ل ئ ك ويجيء أ و ل ئ ك فيركع بهم ر ك ع ة ويسجد بهم سجدتين فهي له ثنتان ولهم و ا ح د ة ثم يركعون ر ك ع ة ويسجدون سجدتين قال أ ب و عيسى قال محمد بن بشار س أ ل ت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث ف ح د ث ن ي عن ش ع ب ة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أ ب ي ه عن صالح بن خوات عن سهل بن أ ب ي ح ث م ة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن حديث الأنصاري يحيى سعيد و قال لي يحيى ابو ك ت ه جنبه إلى ل الحديث ولكنه مثل س س ت أحفظ حديث يحيى بن عيسى د الأنصاري قال أبو ي ع وهذا حديث حسن صحيح لم يرفعه يحيى بن سعيد ا ل أ ن ص ا ر ي عن القاسم بن محمد وهكذا روى أ ص ح ا ب يحيى بن سعيد ا ل أ ن ص ا ر ي موقوفا ورفعه ش ع ب ة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وروى مالك بن أ ن س عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ص ل ا ة الخوف فذكر نحوه قال أبو ابو ا مالك و عيسى وأحمد و النبي صلى الله عليه وسلم صلى ب إ ح د ى الطائفتين ر ك ع ة ر ك ع ة فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ر ك ع ة ر ك ع ة قال أ ب و عيسى أ ب و عياش الزرقي اسمه زيد بن صامت حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أ ب ي هلال عن عمر الدمشقي عن أ م الدرداء عن أ ب ي الدرداء قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ح د ى ع ش ر ة سجده ة م ن ا التي في النجم في حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أ خ ب ر ن ا عبد الله بن صالح حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أ ب ي هلال عن عمر وهو بن حيان الدمشقي قال سمعت مخبرا يخبر عن أ م الدرداء عن أ ب ي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بلفظه قال أ ب و عيسى وهذا أ ص ح من حديث سفيان بن وكيع عن عبد الله بن وهب قال وفي الباب عن علي وابن عباس وابي ه ر ي ر ة وابن مسعود وزيد بن ثابت و ع م ر بن العاص قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي الدرداء حديث غريب لا نعرفه إلا نعرفه من حدثنا ي سعيد ب أبي ه ل ل ع نصر عمر الدمشقي حدثنا ن بن علي حدثنا عيسى بن يونس عن ا ل أ ع م ش عن مجاهد قال كنا عند ابن عمر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنوا للنساء بالليل إلى نأذن يتخذنه للنساء ابنه لهن والله بالليل المساجد فقال ابنه والله لا نأذن لهن يتخذنه دغلا فقال فعل وفعل الله بك أ قال و ل ق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ن أ ذ ن لهن قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وزينب ا م ر أ ة عبد الله بن مسعود وزيد بن خالد قال أ ب و عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كنت في ا ل ص ل ا ة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أ و تلقاء شمالك أ و تحت قدمك اليسرى قال وفي الباب عن أ ب ي سعيد وابن عمر و أ ن س و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى وحديث طارق حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم على أهل عند قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم يكذب ربعي بن حراش في ا ل إ س ل ا م ك ذ ب ة قال وقال عبد الرحمن بن مهدي أ ث ب ت أ ه ل ا ل ك و ف ة منصور بن المعتمر حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن ق ت ا د ة عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خ ط ي ئ ة وكفارتها دفنها قال أ ب و عيسى وهذا حديث حسن صحيح ح د ث ن ا ق ت ي ب ة بن سعيد ح د ث ن ا سفيان بن عيينه عن أ ي و ب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ق ر أ باسم ربك و إ ذ ا السماء انشقت حدثنا, قتيبة حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن يحيى بن سعيد عن أ ب ي بكر بن محمد هو ابن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أ ب ي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ا بن هشام عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ك ث ر أ ه ل العلم يرون السجود في ه إ ذ ا السماء انشقت واقرا باسم ربك عن أ ي و ب عن ع ك ر م ة عن ابن عباس قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يعني النجم والمسلمون والمشركون والجن والانس قال وفي الباب عن ابن مسعود و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم يرون السجود في س و ر ة النجم وقال بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس في المفصل س ج د ة وهو قول مالك بن أ ن س والقول ا ل أ و ل أ ص ح وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق وفي الباب عن ابن مسعود و أ ب ي ه ر ي ر ة حدثنا وكيع عن ابن ابي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال ق ر أ ت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجمه فلم يسجد فيها قال أ ب و عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح و ت أ و ل بعض أ ه ل العلم هذا الحديث فقال إ ن م ا ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود د زيد لأن فلم قرأ بن حين ي ثابت س ج لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ا ل س ج د ة و ا ج ب ة على من سمعها فلم يرخصوا في تركها وقالوا إ ن سمع الرجل وهو على غير وضوء ف إ ذ ا توضا أ سجد س وهو قول ف ي ن الثوري وأهل الكوفة وأهل يقول وبه إ سجد ح ا وقال بعض أهل العلم إنما ا ق أهل ل بعض س ة على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلها من أن أراد فيها يسجد و ر خ ص و ا في تركها إ ن أ ر ا د ذلك واحتجوا بالحديث المرفوع حديث زيد بن ثابت حيث قال ق ر أ ت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها فقالوا لو كانت ا ل س ج د ة و ا ج ب ة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى كان يسجد ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم واحتجوا بحديث عمر فذهب أ قرأ قرأها ن المنبر فنزل الثانية الناس إنها علينا ه فتهيأ سجدة فسجد للسجود يسجد الجمعة على فقال لم إلا نشاء ثم فلم في يسجدوا تكتب ولم بعض أ ه ل العلم إ ل ى هذا وهو قول الشافعي و أ ح م د حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان عن أ ي و ب عن ع ك ر م ة عن ابن عباس قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد قال ابن عباس وليس من عزائم السجود قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أ ه ل العلم في ذلك ف ر أ ى بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أ ن يسجد فيها وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق وقال بعضهم إ ن ه ا ت و ب ة نبي ولم يروا السجود فيها حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا ابن ل ه ي ع ة عن مشرح بن فاعان عن عقبه بن عامر قال قلت يا رسول الله فضلت س و ر ة الحج ب أ ن فيها سجدتين قال نعم ومن لم يسجدهما فلا ي ق ر أ ه م ا قال أ ب و عيسى هذا حديث ليس ل إسناده بذاك ق واختلف ي و أ ه ل العلم في هذا فروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر أ ن ه م ا قالا فضلت س و ر ة الحج ب أ ن فيها سجدتين وراى يقول ابن ا ا م بعضهم فيها س ج د ة وهو قول سفيان الثوري ومالك و أ ه ل ا ل ك و ف ة حدثنا قتيبة حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أ ب ي يزيد قال قال لي ابن جريج يا حسن أ خ ب ر ن ي عبيد الله بن أ ب ي يزيد عن ابن عباس قال جاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إ ن ي ر أ ي ت ن ي ا ل ل ي ل ة و أ ن ا نائم ك أ ن ي أ ص ل ي خلف ش ج ر ة فسجدت فسجدت ا ل ش ج ر ة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أ ج ر ا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود قال الحسن قال لي ابن جريج قال لي جدك قال ابن عباس ف ق ر أ النبي صلى الله عليه وسلم س ج د ة ثم سجد قال فقال ابن عباس فسمعته وهو يقول مثل ما أ خ ب ر ه الرجل عن قول ا ل ش ج ر ة قال وفي الباب عن أ ب ي سعيد قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا الحذاء عبد خالد الثقافي بن عن أبي العالية عن بشار الوهاب العالية عائشة أبي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود ا ل ق ر آ ن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة حدثنا يزيد صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري قتيبة أبو أ ن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود أ خ ب ر ا ه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب ي قال و ل ق رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أ و عن شيء منه ف ق ر أ ه ما بين ص ل ا ة الفجر و ص ل ا ة الظهر كتب له ك أ ن م ا ق ر أ ه من الليل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال و أ ب و صفوان اسمه عبد الله بن سعيد المكي وروى عنه الحميدي وكبار الناس حدثنا قتيبة حدثنا حماد د ث ن ا ح بن زيد عن محمد بن زياد وهو أ ب و الحارث البصري ث ق ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال محمد صلى الله عليه وسلم أ م ا يخشى الذي يرفع ر أ س ه قبل ا ل إ م ا م أ ن يحول الله ر أ س ه ر أ س حمار قال ق ت ي ب ة قال حماد قال لي محمد بن زياد و إ ن م ا قال أ م ا يخشى قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح ومحمد بن زياد هو بصري ث ق ة ويكنى أ ب ا الحارث حدثنا عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أ ن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إ ل ى قومه ف ي أ م ه م قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ص ح ا ب ن ا الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا أمر رجل القوم في المكتوبة رجل في وأحمد أمر وروي ق قبل د بحديث كان ذلك صلاها صلاة ائتم جائزة واحتجوا أن من به ب ج في قصة معاذ ه و ح د ث صحيح وقد روي وقد وجه غير من عن ج ابي ر ر و و الدرداء أ ن ه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في ص ل ا ة العصر وهو يحسب أ ن ه ا ص ل ا ة الظهر ف أ ت م بهم قال صلاته ج ا ئ ز ة وقد قال قوم من أ ه ل ا ل ك و ف ة إ ذ ا أ ت م قوم ب إ م ا م وهو يصلي العصر وهم يحسبون أ ن ه ا الظهر فصلى بهم واقتدوا به ف إ ن ص ل ا ة المقتدي ف ا س د ة إ ذ ا اختلف ن ي ة ا ل إ م ا م و ن ي ة ا ل م أ م و م حدثنا أ ح م د بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك أ خ ب ر ن ا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان غالب عن بكر بن عبد الله المزني عن أ ن س بن مالك قال كنا إ ذ ا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء ا ل ح ر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقال وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس وقد روى وكيع هذا الحديث عن خالد بن عبد الرحمن حدثنا قتيبة حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص عن سماك بن حرب عن جابر بن س م ر ة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس قال أبو عيسى ه ذ ابو حديث حسن صحيح حدثنا ع د الله ا بن م ع ي الجمحي البصري ة حدثنا عيسى ب د ا ل ع ز ز بن م ل ظلال ل م م حدثنا عن أنس بن ا أبو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداه في ج م ا ع ة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له ك أ ج ر ح ج ة و ع م ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ت ا م ة ت ا م ة ت ا م ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب قال و س أ ل ت م محمد بن إ س م ا ع ي ل عن أ ب ي غ ل ا ل فقال ومقارب الحديث قال محمد واسمه هلال حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أ ب ي هند عن ثور بن زيد عن ع ك ر م ة عن ابن عباس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في ا ل ص ل ا ة يمينا وشمالا ويلوي عنقه خلف ظهره قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب وقد خالف وكيع الفضل ابن موسى في روايته حدثنا محمود حدثنا أصحاب يلحظ نحوه عبد سعيد هند بن غيلان عن بن بن عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الله الله الصلاة فذكر نحوه. قال عكرمة وسلم وكيع أبي بعض عليه في صلى فذكر وفي الباب عن أ ن س و ع ا ئ ش ة حدثنا أ ب و حاتم مسلم بن حاتم البصري حدثنا محمد بن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي عن أ ب ي ه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قال أ ن س بن مالك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلك فإن كان ففي التطوع لا في الفريضة والالتفات الصلاة الالتفات الصلاة كان لا التطوع لا بد فإن فإن هلك قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص عن أ ش ع ث بن أ ب ي الشعثاء عن أ ب ي ه عن مسروق عن ع ا ئ ش ة قالت س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في ا ل ص ل ا ة قال و اختلاث يختلسه الشيطان من ص ل ا ة الرجل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا هشام بن يونس الكوفي حدثنا المحاربي عن الحجاج بن أ ر ط ا ط ه عن أ ب ي إ س ح ا ق عن ه ب ي ر ة بن يريم عن علي وعن ع م ر بن مره عن ا بن أ ب ي ليلى عن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ت ى أ ح د ك م ا ل ص ل ا ة و ا ل إ م ا م على حال فليصنع كما يصنع ا ل إ م ا م قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أ ح د ا أ س ن د ه إ ل ا ما روي من هذا الوجه والعمل على هذا عند أ ه ل العلم قالوا إ ذ ا جاء الرجل و ا ل إ م ا م ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك ا ل ر ك ع ة إ ذ ا فاته الركوع مع ا ل إ م ا م واختار عبد الله بن المبارك أ ن يسجد مع ا ل إ م ا م وذكر عن بعضهم فقال لعله لا تلك السجدة يرفع رأسه في حدثنا ت ى يغفر له ح أ ح م د بن محمد أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك أ خ ب ر ن ا معمر عن يحيى بن أ ب ي كثير عن عبد الله بن أ ب ي ق ت ا د ة عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة فلا تقوموا حتى تروني خرجت قال وفي الباب عن أ ن س وحديث أ ن س غير محفوظ قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ق ت ا د ة حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أ ن ينتظر الناس ا ل إ م ا م وهم قيام وقال بعضهم إ ذ ا كان ا ل إ م ا م في المسجد ف أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة ف إ ن م ا يقومون إ ذ ا قال المؤذن قد قامت ا ل ص ل ا ة قد قامت الصلاة وهو قول ابن المبارك حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آ د م حدثنا أ ب و بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال كنت أ ص ل ي والنبي صلى الله عليه وسلم و أ ب و بكر وعمر معه فلما جلست ب د أ ت بالثناء على الله ثم ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه سل تعطه قال وفي الباب عن ف ض ا ل ة ا بن عبيد قال أ ب و عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح قال أ ب و عيسى هذا الحديث رواه أ ح م د بن حنبل عن يحيى بن آ د م مختصرا حدثنا محمد بن المؤدب البغدادي حاتم بن البصري حدثنا عامر بن صالح الزبيري هو من ولد الزبير حدثنا هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة قالت أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ب ن ا ء المساجد في الدور و أ ن تنظف وتطيب حدثنا هناد حدثنا ع ب د ة ووكيع عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر فذكر نحوه قال أ ب و عيسى وهذا أ ص ح من الحديث ا ل أ و ل حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن هشام بن عروه ة عن أ ب ي عن ل وسلم ي ه أمر فذكر ح و ق ابيه ل قوله ل سفيان ن ا المساجد ء ف الدور يعني القبائل حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن محمد عبد يعني بن مهدي حدثنا شعبة عن بن م د ي عن علي ا ل أ ز د ي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ص ل ا ة الليل والنهار م ث ن ا م ث ن ا قال أ ب و عيسى اختلف أ ص ح ا ب ش ع ب ة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم و أ و ق ف ه بعضهم وروي أ عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا والصحيح ما روي ما ابن عمر عن أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ص ل ا ة الليل م ث ن ا م ث ن ا وروى السقاط عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه ص ل ا ة النهار وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أ ن ه كان يصلي بالليل م ث ن ا م ث ن ا وبالنهار أ ر ب ع ا وقد اختلف أ ه ل العلم في ذلك ف ر أ ى بعضهم أ ن ص ل ا ة الليل والنهار مثنى مثنى وقال ه و و ل ش ا وقال ف ع ي وأحمد بعضهم ص ل ا ة الليل مثنى مثنى و ر أ و ا ص ل ا ة التطوع بالنهار أ ر ب ع ة مثل ا ل أ ر ب ع قبل الظهر وغيرها من ص ل ا ة التطوع وهو قول سفيان الثوري وابن وإسحاق محمود وهو إسحاق قال المبارك غيلان سفيان جرير أبي حدثنا حدثنا حدثنا عاصم بن بن عن عن بن ضمرة شعبة س أ ل ن ا عليا عن ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إ ن ك م لا تطيقون ذاك فقلنا من أ ط ا ق ذاك منا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند العصر صلى ركعتين و إ ذ ا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند الظهر صلى أ ر ب ع ة وصلى أ ر ب ع ا قبل الظهر وبعدها ركعتين وقبل العصر أ ر ب ع ة يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على ا ل م ل ا ئ ك ة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين حدثنا محمد بن حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق المثنة بن بن عن عن بن عاصم ضمرة شعبة أبي جعفر عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وقال إ س ح ا ق بن إ ب ر ا ه ي م أ ح س ن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في النهار هذا وروي عن عبد الله بن المبارك أ ن ه كان يضعف هذا الحديث و إ ن م ا ضعفه عندنا والله أ ع ل م ل أ ن ه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن بن عن علي هذا عاصم وعاصم من ضمرة ضمرة عن بن عن بن هو ث قال ة عند بعض أهل العلم قال علي م قال ل ع بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان قال سفيان كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ض م ر ة على حديث الحارث حدثنا محمد بن عبد ا ل أ ع ل ى حدثنا خالد بن الحارث عن أ ش ع ث وهو ابن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن ع ا ئ ش ة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف نسائه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ر خ ص ة في ذلك حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن برد بن بن عن بن سنان عن المفضل الزهري أبو بشر سلمة خلف عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة قالت جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فمشى حتى فتح لي ثم رجع إ ل ى مكانه ووصفت الباب في ا ل ق ب ل ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود قال أ ن ب أ ن ا ش ع ب ة عن ا ل أ ع م ش قال سمعت أ ب ا وائل قال س أ ل رجل عبد الله عن هذا الحرف غير آ ا س او ياس قال كل ا ل ق ر آ ن ق ر أ ت غير هذا الحرف قال نعم قال إ ن قوما يقرؤونه ينثرونه نسر الدقل لا يجاوز تراقيهم اني لاعرف الصور النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن قال ف أ م ر ن ا ع ل ق م ة ف س أ ل ه فقال عشرون س و ر ة من المفصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين في ر ك ع ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود قال أ ن ب أ ن ا ش ع ب ة عن ا ل أ ع م ش سمع ذكوانا عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا ت و ض أ الرجل ف أ ح س ن الوضوء ثم خرج إ ل ى ا ل ص ل ا ة لا يخرجه أ و قال لا ينهزه إ ل ا إ ي ا ه ا لم ي خ ط خ ط و ة إ ل ا رفعه الله بها د ر ج ة أ و حط عنه بها خ ط ي ئ ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن أ ب ي الوزير البصري ث ق ة حدثنا محمد بن موسى عن سعد بن إ س ح ا ق بن كعب بن ع ج ر ة عن أ ب ي ه عن جده قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد ا ل أ ش ه ل ا ل م غ ر ب فقام ناس يتنفلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه ا ل ص ل ا ة في البيوت قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من حديث كعب بن ع ج ر ة لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه والصحيح ما روي عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته قال أ ب و عيسى وقد روي عن ح ذ ي ف ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء ا ل آ خ ر ة ففي هذا الحديث د ل ا ل ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد حدثنا محمد بن بشار, حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, حدثنا الصباح حسين عبد مهدي وسدر بن بن سفيان عن الأغر بن الصباح, عن خليفة بن حسين, عن قيس بن、عاصم. أنه النبي أن بشار الأغر عاصم الله بماء قال أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم عليه خليفة صلى يغتسل قيس وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه والعمل عليه عند أ ه ل العلم يستحبون للرجل إ ذ ا أ س ل م أ ن يغتسل ويغسل ثيابه حدثنا محمد بن حميد حدثنا الحكم حدثنا الحكم خلاد بن بن بن سلمان حدثنا خلاد الصفار عن الحكم بن عبد الله النصري الرازي الصفار الله بشير عبد عن أ ب ي إ س ح ا ق عن أ ب ي ج ح ي ف ة عن علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أ ع ي ن الجن وعورات بني آ د م إ ذ ا دخل أ ح د ه م الخلاء أ ن يقول بسم الله قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه و إ س ن ا د ه ليس بذاك القوي وقد روي عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ش ي ا ء في هذا حدثنا أ ب و الوليد أ ح م د بن بكار الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم قال قال صفوان بن ع م ر أ خ ب ر ن ي يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ م ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة غر من السجود محجلون من الوضوء قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن ب س ر حدثنا هند ا حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص عن أ ش ع ث بن أ ب ي الشعثاء عن أ ب ي ه عن مسروق عن ع ا ئ ش ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب ا ل ت ي م ن في طهوره إ ذ ا تطهر وفي ترجله إ ذ ا ترجل وفي انتعاله إ ذ ا انتعل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و الشعثاء اسمه سليم بن أ س و د المحاربي حدثنا هناد حدثنا هناد عن عن عبد عن عن بن عيسى عن ابن جبر عن أنس بن أن رطلان من الله مالك الله الله قال الوضوء ماء قال عليه وكيع رسول وسلم أبو شريك عيسى يجزئ في عيسى جبر صلى هذا نعرفه هذا لا إلا اللفظ حديث حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على من وروى ش ع ب ة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أ ن س بن مالك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان ي ت و ض أ بالمكوك ويغتسل ب خ م س ة مكاكي وروي عن سفيان الثوري وسلم جبر سفيان عيسى النبي عليه عن عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن بن بن أنس أن النبي صلى الله الله الله صلى كان بالمد ويغتسل بالصاع وهذا يتوضأ ويغتسل أ ص حدثنا من ح ي شريك ح د ث محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أ ب ي عن ق ت ا د ة عن أ ب ي حرب بن أ ب ي ا ل أ س و د عن أ ب ي عن علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع ي ن ض ح بول الغلام ويغسل بول ا ل ج ا ر ي ة قال ق ت ا د ة وهذا ما لم يطعما ف إ ذ ا ط ع م ا غسلا جميعا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن ق ت ا د ة و أ و ق ف ه سعيد بن أ ب ي ع ر و ب ة عن ق ت ا د ة ولم ي ر ف ع حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا خالد بن زياد عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب قال ر أ ي ت جرير بن عبد الله ت و ض أ ومسح على خفيه قال فقلت له في ذلك فقال ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم ت و ض أ فمسح على خفيه فقلت له اقبل ا ل م ا ئ د ة أ م بعد ا ل م ا ئ د ة قال ما أ س ل م ت إ ل ا بعد ا ل م ا ئ د ة حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا نعيم بن ميسره النحوي عن خالد بن زياد نحوه. قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا الا من حديث مقاتل بن حيان عن شهر ا بن حوشب حدثنا هناد حدثنا ق ب ي ص ة عن حماد بن سلمه عن عطاء الخرساني ا عن يحيى بن يعمر عن عمار ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إ ذ ا أ ر ا د أ ن ي أ ك ل أ و يشرب أ و ينام أ ن ي ت و ض أ وضوءه ل ل ص ل ا ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا حدثنا حدثنا عبد زياد عبيد بن القطواني بن عن بن عن بن عن بن عن بن الله الكوفي الله غالب عائد الطائي طارق شهاب قال كعب عجرة أبي أبو بشر أيوب مسلم قيس موسى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ع ي ذ ك بالله يا ك ع ب بن ع ج ر ة من أ م ر ا ء يكونون من بعدي فمن غشي أ ب و ا ب ه م فصدقهم في كذبهم و أ ع ا ن ه م على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض ومن غشي أ ب و ا ب ه م أ و لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني و أ ن ا منه وسيرد علي الحوض يا ك ع ب بن ع ج ر ة ا ل ص ل ا ة برهان والصوم ج ن ة ح ص ي ن ة و ا ل ص د ق ة تطفئ ا ل خ ط ي ئ ة كما يطفئ الماء النار يا ك ع ب بن ع ج ر ة إ ن ه لا يربو لحم ن ب ت من سحت إ ل ا كانت النار أ و ل ى به قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إ ل ا من حديث عبيد الله بن موسى و أ ي و ب بن عائد الطائي يضعف ويقال كان يرى ر أ ي ا ل إ ر ج ا ء و س أ ل ت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إ ل ا من حديث عبيد الله بن موسى واستغربه جدا وقال محمد حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن موسى عن غالب بهذا حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي حدثنا زيد بن الحباب أ خ ب ر ن ا م ع ا و ي ة بن صالح حدثني سليم بن عامر قال سمعت ابا امامه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في ح ج ة الوداع فقال ت ق و ا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم و أ د و ا ز ك ا ة أ م و ا ل ك م وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا أمركم ذا ربكم جنة قال فقلت ل أ ب ي أ م ا م ة منذ كم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال سمعته و أ ن ا ابن ثلاثين س ن ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا هند ا بن السري التميمي الكوفي حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن المعرور بن سويد عن أ ب ي ذر قال جئت إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل ا ل ك ع ب ة قال فراني مقبلا فقال هم ا ل أ خ س ر و ن ورب ا ل ك ع ب ة يوم ا ل ق ي ا م ة قال فقلت ما لي لعله أ ن ز ل في شيء قال قلت من هم فداك أ ب ي و أ م ي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ا ل أ ك ث ر و ن إ ل ا من قال هكذا وهكذا وهكذا فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله ثم قال والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع إ ب ل ا أ و بقرا لم يؤد زكاتها إ ل ا جاءته يوم ا ل ق ي ا م ة أ ع ظ م ما كانت و أ س م ن ه تطاه ب أ خ ف ا ف ه ا وتنطحه بقرونها كلما نفدت أ خ ر ا ه ا عادت عليه أ و ل ا ه ا حتى يقضى بين الناس وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة مثله وعن علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه لعن مانع ا ل ص د ق ة وعن قبيصه بن هلب عن أ ب ي ه وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ذر حديث حسن صحيح واسم و ابن السكن أبي جندب ي ذر قال الاكثرون ب عبد ن جنادة حدثنا ا ل ه بن عبيد منير عن ل ل الثوري ه بن عن سفيان عن موسى ح ي الديلم م مزاحم بن بن عن الضحاك قال ا ل ك أ أ ص ح ا ب ع ش ر ة آ ل ا ف قال وعبد الله بن منير مروزي رجل صالح حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري حدثنا عبد الله بن وهب أ خ ب ر ن ا عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن ح ج ي ر ة وعبد الرحمن بن ح ج ي ر ة البصري عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا أ د ي ت ز ك ا ة مالك فقد قضيت ما عليك قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أ ن ه ذكر ا ل ز ك ا ة فقال رجل يا رسول الله هل علي غيرها فقال لا إ ل ا أ ن تتطوع حدثنا محمد بن إ س م ا ع ي ل حدثنا علي بن عبد الحميد الكوفي حدثنا سليمان بن ا ل م غ ي ر ة عن ثابت عن أ ن س قال كنا نتمنى أ ن ي أ ت ي ا ل أ ع ر ا ب ي العاقل ف ي س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فبينا نحن كذلك إ ذ أ ت ا ه أ ع ر ا ب ي فجث ى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إ ن رسولك أ ت ا ن ا فزعم لنا أ ن ك تزعم أ ن الله أ ر س ل ك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فبالذي رفع السماء وبسط ا ل أ ر ض ونصب الجبال اه الله ارسلك ف قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فبالذي ا لنا انك ان علينا صلوات اليوم ن ن رسولك خمس والليلة فقال ل زعم تزعم في ي صلى ل عليه وسلم قال ل ه نعم ا ف ب ارسلك آه الله امرك بهذا قال نعم قال فان رسولك زعم لنا انك تزعم ان علينا صوم شهر في ا ل س ن ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق قال فبالذي أ ر س ل ك آه الله أ م ر ك بهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال ف إ ن رسولك زعم لنا أ ن ك تزعم أ ن علينا في أ م و ا ل ن ا ا ل ز ك ا ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق قال فبالذي أ ر س ل ك آه الله أ م ر ك بهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال ف إ ن رسولك زعم لنا أ ن ك تزعم أ ن علينا الحج إ ل ى البيت من استطاع إ ل ي ه سبيلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فبالذي أ ر س ل ك الله أ م ر ك بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال والذي بعثك بالحق لا أ د ع منهن شيئا ولا أ ج ا و ز ه ن ثم وثب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن صدق ا ل أ ع ر ا ب ي دخل ا ل ج ن ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير هذا الوجه عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت محمد بن إ س م ا ع ي ل ي قال و ل ق بعض أ ه ل العلم ثقه ذ ا الحديث أ ن ا ل ق ر ا ء ة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع ا و حدثنا ت ج بأن الأعرابية عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر به النبي فأقر الله الله على صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم عرض ح محمد بن عبد الملك بن أ ب ي الشوارب حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن أ ب ي إ س ح ا ق عن عاصم بن ض م ر ة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن ص د ق ة الخيل والرقيق ف ه ا ت وفي ا الرقة من كل أربعين درهما صدقة درهما كل وليس أربعين من تسعين شيء ومئة ف إ ذ الباب ب غ ت مئتين ففيهما خمسة الدراهم وفي ل عن أ ب ي بكر الصديق و ع م ر بن حزم قال أ ب و عيسى روى هذا الحديث ا ل أ ع م ش وابو ع و ا ن ة وغيرهما عن أ ب ي إ س ح ا ق عن عاصم بن ض م ر ة عن علي و ر و ا سفيان الثوري وابن ع ي ي ن ة وغير واحد عن أ ب ي إ س ح ا ق عن الحارث عن علي قال و س أ ل ت محمدا عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أ ب ي إ س ح ا ق يحتمل أ ن يكون روي عنهما جميعا حدثنا زياد بن أ ي و ب البغدادي و إ ب ر ا ه ي م بن عبد الله الهروي ومحمد بن كامل المروزي المعنى واحد قالوا حدثنا ابن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أ ب ي ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب ا ل ص د ق ة فلم يخرجه إ ل ى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أ ب و بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه في خمس من ا ل إ ب ل شاه وفي عشر شاتان وفي خمس ع ش ر ة ثلاث شياه وفي عشرين أ ر ب ع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إ ل ى خمس وثلاثين ف إ ذ ا زادت ففيها ا ب ن ة لبون إ ل ى خمس و أ ر ب ع ي ن ف إ ذ ا زادت ففيها ح ق ة إ ل ى ستين ف إ ذ ا زادت ف ج ذ ع ة إ ل ى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إ ل ى تسعين ف إ ذ ا زادت ففيها حقتان إ ل ى عشرين و م ئ ة ف إ ذ ا زادت على عشرين و م ئ ة ففي كل خمسين ح ق ة وفي كل أ ر ب ع ي ن ابنتا لبون وفي الشاء في كل إلى عشرين ومئة. فإذا فثلاث إلى مئتين. فإذا زادت شياه ثلاث مئة ف إ ذ ا زادت على ث ل ا ث م ئ ة شاه ففي كل م ئ ة شاه شاه ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أ ر ب ع م ئ ة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع م خ ا ف ة ا ل ص د ق ة وما كان من خليطين ف إ ن ه م ا يتراجعان ب ا ل س و ي ة ولا يؤخذ في ا ل ص د ق ة ه ر م ة ولا ذات عيب وقال الزهري إ ذ ا جاء المصدق قسم الشاء أ ث ل ا ث ا ثلث خيار وثلث أ و س ا ط وثلث شرار و أ خ ذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر وفي وبهز وأبي وأنس أبو أبي الصديق حكيم أبيه عيسى حديث بن عمر حديث الباب قال بكر بن عن عن عن عمر بن حسن ذر جده وعن ا ل م ل على هذا الحديث ع هذا د وقد عامة الفقهاء وقد روى و ي ن سالم بن يزيد وغير و ح د عن ا ز ه ر ي عن س ا ل بهذا الحديث ولم يرفعوه و إ ن م ا رفعه سفيان بن حسين حدثنا محمد بن عبيد المحاربي و أ ب و سعيد ا ل أ ش ج قالا حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أ ب ي ع ب ي د ة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثلاثين من البقر تبيع أ و ت ب ي ع ة وفي كل أ ر ب ع ي ن م س ن ة وفي الباب عن معاذ بن جبل قال أ ب و عيسى هكذا رواه عبد السلام بن حرب عن خصيف وعبد السلام ث ق ة حافظ وروى شريك هذا الحديث عن خصيف عن أ ب ي ع ب ي د ة عن أ ب ي ه عن عبد الله و أ ب و ع ب ي د ة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله أ ب ي ه أ ح د ث ن ا محمود بن غيلان أ ح د ث ن ا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا سفيان عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى اليمن ف أ م ر ن ي أ ن آ خ ذ من كل ثلاثين ب ق ر ة تبيعا أ و ت ب ي ع ة ومن كل أ ر ب ع ي ن م س ن ة ومن كل حالم دينارا أوعد حالم معافر دينارا كل له قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي وائل عن مسروق أ ن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن ف أ م ر ه أ ن ي أ خ ذ وهذا أ ص ح حدثنا محمد حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بشار جعفر حدثنا ش ع ب ة عن عمرو بن م ر ة قال س أ ل ت أ ب ا ع ب ي د ة بن عبد الله هل يذكر عن عبد الله شيئا قال لا حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إ س ح ا ق المكي حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أ ب ي معبد عن ابن عباس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إ ل ى اليمن فقال له إ ن ك ت أ ت ي قوما أ ه ل كتاب فادعهم إ ل ى ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ي رسول الله ف إ ن ه م أ ط ا ع و ا لذلك ف أ ع ل م ه م أ ن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله ة ف إ ن م فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم أطاعوا أن تأخذ الله افترض لذلك في صدقة وترد على ف قال ر ه فإنهم م أطاعوا ذ ل ك ف ي ابو ك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس ي ن ه ا ب حجاب وفي الباب ي وفي ن الله عيسى ن ن ا ا ل ب ح قال أبو ع ي حديث ابن عباس حديث حسن صحيح و أ ب و معبد مولى ابن عباس اسمه نافذ حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازني عن أ ب ي ه عن أ ب ي سعيد الخدري أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس ذود صدقه وليس فيما دون خ م س أ و اوسق ق صدق ل ي فيما خمسة دون و أ صدقه وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وابن عمر وجابر وعبد الله بن ع م ر حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان و ش ع ب ة ومالك بن أ ن س عن عمرو بن يحيى عن أ ب ي ه عن أ ب ي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحيى قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عنه والعمل على هذا عند أ ه ل العلم أ ن ليس فيما دون خ م س ة أ و س ق ص د ق ة والوسق ستون صاعا و خ م س ة أ و س ق ث ل ا ث م ا ئ ة صاع وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خ م س ة أ ر ط ا ل وثلث وصاع أ ه ل ا ل ك و ف ة ث م ا ن ي ة أ ر ط ا ل وليس فيما دون خمس أ و ا ق ص د ق ة و ا ل أ و ق ي ة أ ر ب ع و ن درهما وخمس أ و ا ق م ئ ت ا درهم وليس فيما دون خمس ذ و د ص د ق ة يعني ليس فيما دون خمس من ا ل إ ب ل ف إ ذ ا بلغت خمسا وعشرين من ا ل إ ب ل ففيها بنت مخاض وفيما دون خمس وعشرين من ا ل إ ب ل في كل خمس من ا ل إ ب ل شاه حدثنا أ ب و ك ر ي ب محمد بن العلاء ومحمود بن غيلان قالا حدثنا وكيع عن سفيان و ش ع ب ة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن ع ر ا ق بن مالك عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقه وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أ ه ل العلم أ ن ه ليس في الخيل ا ل س ا ئ م ة ص د ق ة ولا في الرقيق إ ذ ا كانوا ل ل خ د م ة ص د ق ة إ ل ا أ ن يكونوا ل ل ت ج ا ر ة ف إ ذ ا كانوا ل ل ت ج ا ر ة ففي أ ث م ا ن ه م ا ل ز ك ا ة إ ذ ا حال عليها الحول ل النيسابوري التنيسي الله حدثنا محمد يحيى حدثنا صدقة عبد بن بن سنمة عن بن عن بن عن نافع عن يسار ابن ا عمر موسى عمر أبي ق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل ع ش ر ة أ ز ق زق وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي س ي ا ر ة المتع ي وعبد الله بن ع م ر قال أ ب و عيسى حديث ب ن عمر في إ س ن ا د ه مقال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء والعمل على هذا عند أ ك ث ر أ ه ل العلم وبه يقول أ ح م د و إ س ح ا ق وقال بعض أ ه ل العلم ليس في العسل شيء و ص د ق ة ابن عبد الله ليس بحافظ وقد خلف ص د ق ة ابن عبد الله في ر و ا ي ة هذا الحديث عن نافع حدثنا محمد حدثنا حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد عبد صدقة عندنا نتصدق الثقافي بن بن عن نافع قال سألني عمر بن عبد العزيز عن منه بشار الوهاب الله قال العزيز العسل قال قلت ما عمر عمر عسل قلت ولكن أ خ ب ر ن ا ا ل م غ ي ر ة بن حكيم أ ن ه قال ليس في العسل ص د ق ة فقال عمر عدل مرضي فكتب إ ل ى الناس أ ن توضع يعني عنهم حدثنا يحيى بن موسى حدثنا هارون بن صالح الطلحي المدني حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أ س ل م عن أ ب ي ه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاه ة عن عن فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه قال ابو عيسى وعبد ه ذ ا أصح من حديث من الرحمن بن زيد بن أسلم ق اسلم ل أبو ع ي ى وروا أيوب وعبيد ل ه بن ع ر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر الرحمن واحد موقوفا وعبد الرحمن بن زيد نافع ابن عن عن بن بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أ ح م د بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أ ه ل الحديث وهو كثير الغلط وقد روى عن غير واحد من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ان لا زكاه في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول وبه يقول مالك ابن انس والشافعي فيه واحمد اذا تجب قبل أ ن يحول عليه الحول ف إ ن ه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه ا ل ز ك ا ة وبه ا يقول سفيان الثوري و أ ه ل ا ل ك و ف ة حدثنا يحيى بن أ ك ث م حدثنا جرير عن قابوس بن أ ب ي ض ب ي ا ن عن أ ب ي ه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبلتان في أ ر ض و ا ح د ة وليس على المسلمين ج ز ي ة حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا جرير عن قابوس بهذا الاسناد نحوه وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبد الله الثقفي قال أ ب و عيسى حديث ابن عباس خ د روي عن قابوس بن أ ب ي ض ب ي ا ن عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا عند ع ا م ة أ ه ل العلم أ ن النصراني إ ذ ا أ س ل م وضعت عنه جزية رقبته. وقول ض ع عنه ت جزية ر ب ت ه ق و النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور إ ن م ا يعني به ج ز ي ة ا ل ر ق ب ة وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين、عشور. حدثنا هناب حدثنا أبو عن عن أبي وائل عن عمر بن بن معاوية الأعمش عمر المصطلق العشور اليهود وائل الحارث على وليس على عشور أبو أبي عن ابن أ خ ي زينب ا م ر أ ة عبد الله عن زينب ا م ر أ ة عبد الله بن مسعود قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقن ا ولو من حليكن ف إ ن ك ن أ ك ث ر أ ه ل جهنم يوم ا ل ق ي ا م ة شعبة أحدثنا أحدثنا محمود داود بن غيلان أبو داود عن شعبة عن الأعمش قال أبو سمعت أ ب ا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث بن أ خ ي زينب امراه عبد الله عن زينب امراه عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال ابو عيسى وهذا أ ص ح من حديث أ ب ي م ع ا و ي ة و أ ب و م ع ا و ي ة وهم ا في حديثه فقال عن عمرو بن الحارث عن ابن أ خ ي زينب والصحيح إ ن م ا هو عن عمرو بن الحارث ا بن أ خ ي زينب وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ر أ ى في الحلي ز ك ا ة وفي إ س ن ا د هذا الحديث مقال واختلف أ ه ل العلم في ذلك ف ر أ ى بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي ز ك ا ة ما كان منه ذهب و ف ض ة وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وقال بعض أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر و ع ا ئ ش ة وجابر بن عبد الله و أ ن س بن مالك ليس في الحلي زكاه وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك بن أ ن س والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق حدثنا قتيبة ح د ث ن ابن ا ل ه ي ع ة عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده أ ن امراتين أ ت ت ا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أ ي د ي ه م ا سواران من ذهب فقال لهما أ ت ؤ د ي ا ن ز ك ا ة قالتا لا قال فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ت ح ب ا ن أ ن يسوركما الله بسوارين من نار قالتا لا قال ف أ د ي ا زكاته قال ابو عيسى ن حدثنا و والمثن بن وابن هذا لهيعة الصباح يضعفان ا ل بن ح في ي ولا الباب هذا يصح في ع ل صلى الله ن ب ي علي ه وسلم علي شيء حدثنا علي بن خشرم أ خ ب ر ن ا عيسى بن يونس عن الحسن بن ع م ا ر ة عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن ط ل ح ة عن معاذ أ ن ه كتب إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ي س أ ل ه عن الخضروات وهي ا ل ب قال و ل ف ق ليس ي ف ه ابو شيء قال أ عيسى إ س ن ا د هذا الحديث ليس بصحيح وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء و إ ن م ا يروى هذا عن موسى بن ط ل ح ة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا عند أ ه ل العلم أ ن ليس في الخضروات ص د ق ة قال أ ب و عيسى والحسن هو ابن عمارة وهو أهل ضعيف عند ل ا حدثنا ي ضعفه شعبة وغيره وتركه ب ا ل م ب ابو ر ك حدثنا أ موسى ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا عاصم بن عبد العزيز المدني حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أ ب ي ذباب عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون ا ل ع ش ر وفيما سقي بالنضح نصف العشب قال وفي الباب عن أ ن س بن مالك وابن عمر وجابر قال أ ب و عيسى وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن ا ل أ ش ج وعن سليمان بن يسار وبشر بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا و ك أ ن هذا أ ص ح وقد ص ح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وعليه العمل عند ع ا م ة الفقهاء حدثنا أ ح م د بن الحسن حدثنا سعيد بن أ ب ي مريم حدثنا ابن وهب حدثني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أ ب ي ه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما كان عسريا العشر قال ي ب ن نصف ض ح ابو ل قال ع ش ر أ عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن إ س م ا ع ي ل حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده أ ن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا تأكله ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا ل يتيما من فيه يتركه حتى ص د قال ة ق أ ب و عيسى و إ ن م ا روي هذا الحديث من هذا الوجه وفي إ س ن ا د ه مقال ل أ ن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث وروى بعضهم هذا الحديث عن ع م ر بن شعيب أ ن عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث وقد اختلف أ ه ل العلم في هذا الباب ف ر أ ى غير واحد من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم ز ك ا ة منهم عمر وعلي و ع ا ئ ش ة وابن عمر وبه يقول مالك والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق وقالت ط ا ئ ف ة من أ ه ل العلم ليس في مال اليتيم ز ك ا ة وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك و ع م ر بن شعيب هو ا بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال هو عندنا واه ومن ضعفه ف إ ن م ا ضعفه من قبل أ ن ه يحدث من ص ح ي ف ة جده عبد الله بن عمرو واما أ ك ث ر أ ه ل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب فيثبتونه منهم أ ح م د و إ س ح ا ق وغيرهما حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و أ ب ي سلمه عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس قال وفي الباب عن أ ن س بن مالك وعبد الله بن عمرو و ع ب ا د ة بن الصامت وعمرو بن عوف المذني وجابر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود الطيالسي أ خ ب ر ن ا ش ع ب ة أ خ ب ر ن ي خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول جاء سهل بن أ ب ي ح ث م ة إ ل ى مجلسنا فحدث أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ي قال و ل إ ذ خرصتم فخذوا ودعوا ا ث ث ل لم فإن ت د ع وفي ا الثلث د ع الربع و و ا قال ف الباب عن ع ا ئ ش ة وعتاب بن أ س ي د وابن عباس قال أ ب و عيسى والعمل وبحديث يقول وإسحاق والخرص العلم الخرص على سهل أهل سهل عند حسمة حسمة أحمد حديث أبي في أبي أكثر بن بن إ ذ ا أ د ر ك ت الثمار من الرطب والعنب مما فيه ا ل ز ك ا ة بعث السلطان خارصا يخرص عليهم والخرص أ ن ينظر من يبصر ذلك فيقول يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا ومن التمر كذا وكذا فيحصى عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم ثم يخلى بينهم وبين ثمار فيصنعون ما أ ح ب و ا ف إ ذ ا أ د ر ك ت الثمار أ خ ذ منهم العشر هكذا فسره بعض أهل اهل ل ل ع م و ب ذ ا ي ق و م العلم ك و ا ا ل ش ف ي وأحمد وإسحاق حدثنا أبو عمر مسلم بن عمر الحذاء المدني حدثنا عمر م س بن عبد بن بن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب المدني حدثنا نافع عن عن عن عمر سعيد محمد التمار الحذاء الله الصائغ صالح عن عتاب بن أ س ي د أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرس عليهم كرومهم و ث م تؤدى ز ك ا ت تؤدى ت ه زبيبا زكاة كما النخل م ر ا قال أبو عيسى ه ذ ا حديث حسن غريب وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة و س أ ل ت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث ابن جريج غير محفوظ وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أ س ي د أ ث ب ت واصح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا يزيد بن عياض عن عاصم بن عمر بن ق ت ا د ة وحدثنا محمد بن إ س م ا ع ي ل قال حدثنا أ ح م د بن خالد عن محمد بن إ س ح ا ق عن عاصم بن عمر بن ق ت ا د ة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على ا ل ص د ق ة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إ ل ى بيته قال أبو عيسى حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح ويزيد بن عياض ضعيف عند أ ه ل الحديث وحديث محمد بن إ س ح ا ق أ ص ح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن يزيد بن أ ب ي حبيب عن سعد بن سنان عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي في ا ل ص د ق ة كمانعها قال وفي الباب عن ابن عمر و أ م س ل م ة و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى حديث أ ن س حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان وهكذا يقول ويقول وابن أحمد سعد سعد يزيد سعد يزيد تكلم مالك حنبل الليث الحارث لهيعة عمر أبي أنس أبي حبيب حبيب بن بن بن بن بن بن بن بن سنان عن أنس بن مالك. ويقول عمر بن وابن لهيعة عن سنان عن عن في عن سنان بن سعد عن أ ن س قال وسمعت م ح م د يقول والصحيح سنان بن سعد وقوله المعتدي في ا ل ص د ق ة كمانعها يقول على المعتدي من ا ل إ ث م كما على المانع إ ذ ا منع حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا محمد بن يزيد عن مجالد عن الشعبي عن جرير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ت ا ك م المصدق فلا يفارقنكم إ ل ا عن رضا حدثنا أ ب و عمار الحسين بن حريث حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن د ا و د عن الشعبي عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال أ ب و عيسى حديث د ا و د عن الشعبي أ ص ح من حديث مجالد وقد ضعف مجالدا بعض أهل العلم وهو مجالداً ضعف بعض العلم الغلط أهل كثير حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي حدثنا حفص بن غياث عن أ ش ع ث عن عون بن أ ب ي ج ح ي ف ة عن أ ب ي ه قال قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم ف أ خ ذ ا ل ص د ق ة من أ غ ن ي ا ئ ن ا فجعلها في فقرائنا وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قال ل و ص ق ا وفي الباب عن ابن عباس قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ج ح ي ف ة حديث حسن حدثنا ق ت ي ب ة وعلي بن حجر قال ق ت ي ب ة حدثنا شريك وقال علي أ خ ب ر ن ا شريك والمعنى واحد عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أ ب ي ه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من س أ ل الناس وله ما يغنيه جاء يوم ا ل ق ي ا م ة و م س أ ل ت ه في وجهه خموش أ و خدوش أ و كدوح قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما أ و قيمتها من الذهب قال وفي الباب عن عبد الله بن ع م ر قال أ ب و عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم ش ع ب ة في حكيم بن جبير من أجل ه ذ اجل الحديث حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان محمود يحيى حكيم آدم بن بن عن بن ب بهذا ي ر ا ح د ي ث فقال ل هذا عبد عثمان شعبة بن صاحب ب حدث الله لو ه حكيم غير الحديث فقال سفيان له وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة قال نعم قال سفيان سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد والعمل على هذا عند بعض أ ص ح ا ب ن ا وبه يقول الثوري وعبد الله بن المبارك و أ ح م د و إ س ح ا ق قالوا إ ذ ا كان عند الرجل خمسون درهما لم تحل له ا ل ص د ق ة قال ولم يذهب بعض أ ه ل العلم إ ل ى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا وقالوا إذا كان ع ن د ه خ محتاج س و أو وهو ن درهما أكثر م فله أ ن ي أ خ ذ من الزكاه ة و و قول وغيره والعلم أبو أبو داود الشافعي أهل الفقه الطيالسي حدثنا بشار حدثنا حدثنا سفيان بن سعيد بكر من محمد بن بن وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا سفيان عن سعد بن إ ب ر ا ه ي م عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل ا ل ص د ق ة لغني ولا ذي م ر ة سوي قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وحبشي بن ج ن ا د ة وقبيصه بن مخارق قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن وقد روى ش ع ب ة عن سعد بن إ ب ر ا ه ي م هذا الحديث بهذا الاسناد ولم يرفعه وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل ا ل م س أ ل ة لغني ولا لذي م ر ة سوي و إ ذ ا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل عن عند العلم المتصدق ووجه هذا الحديث عند بعض أ ه ل العلم على ا ل م س أ ل ة حدثنا علي بن سعيد الكندي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر الشعبي عن حبشي بن ج ن ا د ة السلولي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ح ج ة الوداع وهو واقف ب ع ر ف ة أ ت ا ه أ ع ر ا ب ي ف أ خ ذ بطرف ردائه ف س أ ل ه إ ي ا ه ف أ ع ط ا ه وذهب فعند ذلك حرمت ا ل م س أ ل ة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ا ل م س أ ل ة لا تحل لغني ولا لذي م ر ة سوي إ ل ا لذي فقر مدقع أ و غرم مفظع ومن س أ ل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم ا ل ق ي ا م ة ورضفا ي أ ك ل ه من جهنم ومن ومن شاء فليقل ومن شاء حدثنا غيلان قتيبه حدثنا قتيبة ح د ن الليث عن بكير بن عبد الله بن ا ل أ ش ج عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال اصيب رجل في عهد رسول الله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 قال أبو عيسى حدثنا ي أبي سعيد حديث س ح صحيح ح د ث ن محمد بهز ن حدثنا بن بشار ب ا ر مكي إ ي ويوسف بن يعقوب الضبعي السدوسي م بن ب حدثنا قالا ه بن حكيم عن أ ب ي ه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ت ي بشيء س أ ل أ ص د ق ه هي أ م ه د ي ة ف إ ن قالوا ص د ق ة لم ي أ ك ل و إ ن قالوا ه د ي ة أ ك ل قال وفي الباب عن سلمان و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ن س والحسن بن علي و أ ب ي ع م ي ر ة جد معرف بن واصل واسمه رشيد بن مالك وميمون بن مهران وابن عباس وعبد الله بن عمرو أ ب ي رافع وعبد الرحمن بن ع ل ق م ة وقد روي هذا الحديث أ ي ض ا عن عبد الرحمن بن ع ل ق م ة عن عبد الرحمن بن أ ب ي عقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم وجد بهز بن حكيم اسمه م ع ا و ي ة بن ح ي د ة القشيري قال أ ب و عيسى وحديث بهز بن حكيم حديث حسن غريب حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ش ع ب ة عن الحكم عن ابن أ ب ي رافع عن أ ب ي رافع رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على ا ل ص د ق ة فقال ل أ ب ي رافع اصحبني كيما تصيب منها فقال لا حتى آ ت ي رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ س أ ل ه فانطلق إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ف س أ ل ه فقال إن ا ل ص د قال ة ل ت ح ل ن ابو وإن موالي القوم من أنفسهم قال أ عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أ س ل م وابن أ ب ي رافع هو عبيد الله بن أ ب ي رافع كاتب علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن عاصم ا ل أ ح و ل عن ح ف ص ة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا أ ف ط ر أ ح د ك م فليفطر على تمر ف إ ن ه ب ر ك ة ف إ ن لم يجد تمرا فالماء ف إ ن ه طهور وقال ا ل ص د ق ة على المسكين ص د ق ة وهي على ذي الرحم ثنتان ص د ق ة و ص ل ة قال وفي الباب عن زينب ا م ر أ ة عبد الله بن مسعود وجابر و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى حديث سلمان بن عامر حديث حسن والرباب هي أ م الرائح بنت ص ل ي ع وهكذا روى سفيان الثوري عن عاصم عن ح ص ة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث وحديث ر و ا عاصم شعبة عن عاصم عن ف فيه ص ة بنت بن الرباب سيرين عن سلمان عن يذكر عامر ولم و ح سفيان الثوري وابن ع ي ي ن أ ص ح وهكذا ر و ا ابن عون وهشام بن حسان عن ح ف ص ة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر حدثنا محمد بن أ ح م د بن مدوي حدثنا ا ل أ س و د بن عامر عن شريك عن أ ب ي ح م ز ة عن الشعبي عن ف ا ط م ة بنت قيس قالت س أ ل ت أ و سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ا ل ز ك ا ة فقال إ ن في المال لحقا سوى ا ل ز ك ا ة ثم تلا هذه ا ل آ ي ة التي في ا ل ب ق ر ة ليس البر أ ن تولوا وجوهكم ا ل آ ي ة ح د ث ن ا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بن أخبرنا بن محمد الله الرحمن ا ل ط ف ي ل عن عن شريك عن أبي حمزة عن عامر الشعبي عن ف ا ط م ة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن في المال حقا سوى ا ل ز ك ا ة قال أ ب و عيسى هذا حديث اسناده ليس بذاك و أ ب و ح م ز ة ميمون ا ل أ ع و ر يضعف وروى بيان و إ س م ا ع ي ل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا أ ص ح حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أ ب ي سعيد المقبوري عن سعيد بن يسار أ ن ه سمع أ ب ا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أ ح د بصدقه من طيب ولا يقبل الله إ ل ا الطيب إ ل ا أ خ ذ ه ا الرحمن بيمينه و إ ن كانت تمره تربو في كف الرحمن حتى تكون أ ع ظ م من الجبل كما يربي أحدكم يربي فصيلة أو فلوه قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة وعدي بن حاتم و أ ن س وعبد الله بن أ ب ي أ و ف ى و ح ا ر ث ة بن وهب وعبد الرحمن بن عوف و ب ر ي د ة قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح حدثنا أ ب و ك ر ي ب محمد بن العلاء حدثنا وكيع حدثنا عباد بن منصور حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت أ ب ا ه ر ي ر ة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله يقبل ا ل ص د ق ة و ي أ خ ذ ه ا بيمينه فيربيها ل أ ح د ك م كما يربي أ ح د ك م مهره حتى إ ن ا ل ل ق م ة لتصير مثل أ ح د وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل أ ل م يعلموا أ ن الله هو يقبل ا ل ت و ب ة عن عباده و ي أ خ ذ الصدقات و ي م ح قال ل ه ابو ل ر ي ي ر ب أبو الصدقات قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وقد قال غير واحد من أ ه ل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ل ي ل ة إ ل ى السماء الدنيا قالوا قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف هكذا الله أنهم هذه أمروها وهكذا أهل مالك المبارك كيف وسفيان قالوا الأحاديث بلا العلم روي وعبد قول عيينة في عن بن بن من أهل السنة أهل وقد ا ا وأما الجهمية الروايات ل ج م ع ة و فأنكرت هذه ا ا هذا ل و و تشبيه ق ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر ف ت أ و ل ت ا ل ج ه م ي ة هذه ا ل آ ي ا ت ففسروها على غير ما فسر أ ه ل العلم وقالوا إ ن الله لم يخلق آ د م بيده وقالوا إ ن معنى اليد هاهنا ا ل ق و ة وقال إ س ح ا ق بن إ ب ر ا ه ي م إ ن م ا يكون التشبيه إ ذ ا قال يد كيد أ و مثل يد أ و سمع كسمع أ و مثل سمع ف إ ذ ا قال سمع كسمع أ و مثل سمع فهذا التشبيه و إ م ا إ ذ ا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر و أ م ا إ ذ ا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا صدقة بعد عن ثابت بن بن بن عن عن أنس النبي رمضان شعبان إسماعيل إسماعيل قال الله الصوم فقال موسى موسى وسلم سئل عليه أي صلى أفضل لتعظيم、رمضان. قيل فأي الصدقة أفضل قال قال عيسى فأي في رمضان رمضان هذا صدقة أبو حدثنا ي غريب ب وصدقة بن موسى ليس عندهم ليس ب ذ ك القوي حدثنا ع ق ب ة بن مكرم العمي البصري حدثنا عبد الله بن عيسى الخزاز البصري عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ا ل ص د ق ة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميته السوء قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه حدثنا قتيبة حدثنا بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن سعد سعيد سعيد عبد بجيد عن جدته أم بجيد بن عن بن عن بن عن وكانت ممن الليف بايع رسول الله صلى الله قتيبة أبي عليه رسول صلى وسلم أم أ ن ه ا قالت يا رسول الله إ ن المسكين ليقوم على بابي فما أ ج د له شيئا أ ع ط ي ه إ ي ا ه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن لم تجدي شيئا تعطينه إ ي ا ه إ ل ا ظلفا محرقا فادفعيه إ ل ي ه في يده قال وفي الباب عن علي وحسين بن علي و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي ا م ا م ة قال أ ب و عيسى حديث أ م ب و ج ي د حديث حسن صحيح حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يحيى بن آ د م عن ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أ م ي ة قال أ ع ط ا ن ي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين و إ ن ه لابغض الخلق إ ل ي فمازال يعطيني حتى إنه لأحب إنه ل ل ا خ قال إليه ق أ ب و عيسى حدثني الحسن بن علي بهذا أ و شبهه في ا ل م ذ ا ك ر ة قال وفي الباب عن أ ب ي سعيد قال أ ب و عيسى حديث صفوان رواه معمر وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب أ ن صفوان بن أ م ي ة قال أ ع ط ا ن ي رسول الله صلى الله عليه وسلم و ك أ ن هذا الحديث أ ص ح و أ ش ب ه إ ن م ا هو سعيد بن المسيب ان صفوان وقد اختلف أ ه ل العلم في إ ع ط ا ء ا ل م ؤ ل ف ة قلوبهم ف ر أ ى أ ك ث ر أ ه ل العلم أ ن لا يعطوا وقالوا إ ن م ا كانوا قوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ي ت أ ل ف ه م على ا ل إ س ل ا م حتى أ س ل م و ا ولم يروا أ ن يعطوا اليوم من ا ل ز ك ا ة على مثل هذا المعنى وهو قول سفيان الثوري وقال أ ه وغيرهم وبه ل الكوفة ي و و ل أحمد ح إ س ق ق و ا بعضهم من كان اليوم على مثل حال هؤلاء و ر أ ى ا ل إ م ا م أ ن ي ت أ ل ف ه م على ا ل إ س ل ا م ف أ ع ط ا ه م جاز ذلك وهو قول الشافعي حدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن ل ي ب مسهر عبد ن ع الله بن عطاء عن عبد الله بن ب ر ي د ة عن أ ب ي ه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ أ ت ت ه م ر أ ه فقال ت يا رسول الله إ ن ي كنت تصدقت على أ م ي ب ج ا ر ي ة و إ ن ه ا ماتت قال وجب أ ج ر ك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله إ ن ه ا كان عليها صوم شهر أ ف أ ص و م عنها قال صومي عنها قال ت يا رسول الله إنها لم تحج قط. أفأحج عنها؟ قال ط أفأحج ع ن ه ق ا نعم ن ع حجي ه ابو قال أ عيسى هذا حديث حسن صحيح لا يعرف هذا من حديث ب ر ي د ة إ ل ا من هذا الوجه وعبد الله بن عطاء ث ق ة عند أ ه ل الحديث والعمل ورثها وقال هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا على أهل حلت له عند بعضهم ثم أن تصدق بصدقة أكثر إنما فإذا الصدقة شيء جعلها لله شيء وروى ث مثله ه يصرفها ا فيجب في أن ر و سفيان الثوري وزهير هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء حدثنا هارون بن إ س ح ا ق الهمداني حدثنا حمل عبد ثم عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر أنه الرزاق الزهري سالم الله ثم رآها تباع معمر عمر عمر على سبيل فرس في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 يا رسول الله إ ن أ م ي توفيت أ ف ي ن ف ع ه ا إ ن تصدقت عنها قال نعم قال ف إ ن لي مخرفا ف أ ش ه د ك أ ن ي قد تصدقت به عنها قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وبه يقول أ ه ل العلم يقولون ليس شيء يصل إ ل ى الميت إ ل ا ا ل ص د ق ة والدعاء وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ع م ر بن دينار عن أ ك ر م ة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال ومعنى قوله إ ن لي مخرفا يعني بستانا حدثنا هناد حدثنا إ س م ا ع ي ل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أ ب ي أ م ا م ه الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام ح ج ة الوداع يقول لا تنفق ا م ر أ ة شيئا من بيت زوجها إ ل ا ب إ ذ ن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك أ ف ض ل أ م و اموالنا ل الباب ن عن سعد بن ا وقاص وفي و أبي سعد س أ ا ء بنت أبي بكر أ ب وعبد ي هريرة ل ه ب عمر ع و ئ ش ة قال أمامة أبو أبي عيسى حديث أبي أمامة حديث حسن حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ش ع ب ة عن عمرو بن مره قال سمعت أ ب ا وائل يحدث عن ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال إ ذ ا تصدقت ا ل م ر أ ة من بيت زوجها كان لها به أ ج ر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من بما بما ن أجر أ صاحبه شيئا له بما كسب ولها كسب له ف قال ت ق أبو عيسى هذا حديث حسن حدثنا محمود بن محمود و عيسى عن عن حديث غيلان سفيان حسن هذا حدثنا حدثنا المؤمل ن م ص رسول عن سفيان عن, منصور عن أبي وائل م ر ق ق عن عائشة ا ت ق الله ر س و ا ل ل صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ع ط ت ا ل م ر أ ة من بيت زوجها بطيب نفس غير م ف س د ة كان ذلك لها مثل أجره، لها ما نوت حسنا وللخازن نوت مثل مثل أجره قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وهذا أ ص ح من حديث ع م ر بن م ر ة عن أ ب ي وائل و ع م ر بن م ر ة لا يذكر في حديثه عن مسروق حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أ س ل م عن عياض بن عبد الله عن أ ب ي سعيد الخدري كنا نخرج ز ك ا ة الفطر إ ذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أ و صاعا من شعير أ و صاعا من تمر أ و صاعا من زبيب أ و صاعا من أ ق ط فلم نزل نخرجه حتى خدم م ع ا و ي ة ا ل م د ي ن ة فتكلم فكان فيما كلم به الناس إني لأرى مدين من من لأرى الشام تعدل سمراء تمر صاعا قال فأخذ الناس بذلك. قال ابو ل ن ا س ذ ل قال ك أ ب س عيسى د فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. قال كما أخرجه أخرجه أبو كنت ع ي هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم يرون من كل شيء صاعا وهو قول الشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق وقال بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كل شيء صاع إ ل ا من البر ف إ ن ه يجزئ نصف صاع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك و أ ه ل ا ل ك و ف ة يرون نصف صاع من بر حدثنا ع ق ب ة بن مكرم البصري حدثنا سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده أ ن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج م ك ة أ ل ا إ ن ص د ق ة الفطر و ا ج ب ة على كل مسلم ذكر أ و أ ن ث ى حر أ و عبد صغير أ و كبير مدان من قمح أ و سواه صاع من طعام قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن ابن جريج وقال جريج عن عن العباس بن ميناء عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث حدثنا جارود حدثنا عمر بن هارون هذا الحديث حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا حماد بن زيد عن أ ي و ب عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ص د ق ة الفطر على الذكر و ا ل أ ن ث ى والحر والمملوك صاعا من تمر أ و صاعا من ش ع ي ر ق الباب فعدل الناس إلى نصف صاع الناس إلى من ر ق ل أ و عن ي حديث س س ى هذا ح صحيح وفي الباب عن ابي ل ا ب ب عن أ سعيد وابن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أ ب ي ذباب و ت ع ل ب ه بن أ ب ي صعير وعبد الله بن عمر حدثنا إ س ح ا ق بن موسى ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا م ع ن حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض ز ك ا ة الفطر من رمضان صاعا من تمر أ و صاعا من شعير على كل حر أ و عبد ذكر أ و أ ن ث ى من المسلمين قال أ ب و عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أ ي و ب وزاد فيه من المسلمين ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين واختلف أ ه ل العلم في هذا فقال بعضهم إ ذ ا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي عنهم ص د ق ة الفطر وهو قول مالك والشافعي و أ ح م د وقال بعضهم يؤدي عنهم و إ ن كانوا غير مسلمين وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق المبارك حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم أ ب و عمرو الحذاء المدني حدثني عبد الله بن نافع الصائغ عن ابن أ ب ي الزناد عن موسى بن ع ق ب ة عن نافع عن ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ي أ م ر ب إ خ ر ا ج ا ل ز ك ا ة قبل الغدو ل ل ص ل ا ة يوم الفطر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وهو الذي ي س ت حدثنا ب ه أهل العلم أن العلم الرجل يخرج ص ق قبل ة الصلاة الفطر الغدو إلى د ح عبد الله بن عبد الرحمن أ خ ب ر ن ا سعيد بن منصور حدثنا إ س م ا ع ي ل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن ع ت ي ب ة عن ح ج ي ة بن عدي عن علي أ ن العباس س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أ ن تحل فرخص له في له ذلك ل حدثنا ا قال س م بن دينار ا ك و ف ي ح د ث ن ان إسحاق ب منصور عن ر إ س النبي ئ ي ع الحجاج ن د ن عن الحكم بن جحل عن حجر عن علي أن النبي ا الحكم العدوي ر حجر علي جحل صلى الله عليه وسلم قال لعمر إ ن ا قد أ خ ذ ن ا ز ك ا ة العباس عام ا ل أ و ل للعام قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث اسرائيل عن الحجاج بن دينار الا ل اعرف عن دينار عن حديث حديث من من بن هذا وقد ج الحجاج الحجاج ه وحديث و اصح حديث عندي دينار اسماعيل زكريا اسرائيل من عن عن بن بن روي هذا الحديث عن الحكم بن ع ت ي ب ة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد اختلف اهل العلم في تعجيل ا ل ز ك ا ة قبل محلها ف ر أ ى ط ا ئ ف ة من أ ه ل العلم أ ن لا يعجلها وبه يقول سفيان الثوري قال أ ح ب إ ل ي أ ن لا يعجلها وقال أ ك ث ر أ ه ل العلم إ ن عجلها قبل محلها أ ج ز أ ت عنه وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي الشافعي قيس أبي هريرة قال الأحوص حدثنا هناد حدثنا حازم عن عن عن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لان يغدو احدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس خير له من ان يسال رجلا اعطاه او منعه ذلك فان اليد العليا افضل من اليد السفلى وابدا بمن تعول قال وفي الباب عن حكيم بن حزام و أ ب ي سعيد الخدري و ز ب ي ر بن العوام و ع ط ي ة السعدي وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزيد بن الحارث الصدائي و أ ن س وحبشي بن ج ن ا د ة وقبيصه بن مخارق وسمره وابن عمر قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث بيان من عن قال ي س ح د ث ن محمود بن غ ي ا حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الملك ن عن زيد بن عقبة عن بن عبد زيد وكيع عمير ع قال ب بن جندب ة سمرة عن ق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ا ل م س أ ل ة كد يكد بها الرجل وجهه إ ل ا أ ن ي س أ ل الرجل سلطانا أ و في أ م ر لا بد منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ي ح س صحيح ح د ث ن أ ب و ك ر ي ب محمد بن العلاء بن ك ر ي ب حدثنا أ ب و بكر بن عياش عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كان أ و ل ل ي ل ة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أ ب و ا ب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليله قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وسلمان حدثنا هندا حدثنا عبده والمحاربي عن محمد بن ع م ر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 حديث غريب لا نعرفه من ر و ا ي ة أ ب ي بكر بن عياش عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة إ ل ا من حديث أ ب ي بكر قال و س أ ل ت محمد بن إ س م ا ع ي ل عن هذا الحديث فقال حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص عن ا ل أ ع م ش عن مجاهد قوله إ ذ ا كان أ و ل ل ي ل ة من شهر رمضان فذكر الحديث قال محمد وهذا أ ص ح عندي من حديث أ ب ي بكر بن عياش حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا ع ب د ة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إ ل ا أ ن يوافق ذلك صوما كان يصومه أ ح د ك م صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا فإن لرؤيته ثلاثين عليكم غم ثم قال وفي الباب عن بعض أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ه ل العلم كرهوا ان يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان و إ ن كان رجل يصوم صوما ث و ا ف ق صيامه ذلك فلا ب أ س به عندهم حدثنا هند ا حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أ ب ي كثير عن أ ب ي سلمه عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله بيوم أ و يومين إلا رجل فليصم كان صوما أن يكون رجل كان يصوم صوماً فليصم. قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا حدثنا الأحمر إسحاق سعيد عبد سعيد خالد عند بن عن بن عن عن بن كنا بن الله الأشج الملائي قال عمار ياسر بشاة فقال أبو أبو أبي فأتي كلوا قيس عمر مصلية صلة زفر فتنحى بعض القوم فقال إ ن ي صائم فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أ ب ا القاسم صلى الله عليه وسلم قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ن س قال أ ب و عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ك ث ر أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أ ن س وعبد الله بن المبارك والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق كرهوا ان يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه و ر أ ى أ ك ث ر ه م إ ن صامه فكان من شهر رمضان أ ن يقضي يوما مكانه حدثنا مسلم بن حجاج حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن محمد بن عمرو عن أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ح ص و هلال شعبان لرمضان قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة لا نعرفه مثل هذا إ ل ا من حديث أ ب ي م ع ا و ي ة والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أ ب ي س ل م ة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 عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ف إ ن حالت دونه غ ي ا ي ة ف أ ك م ل و ا ثلاثين يوما وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي ب ك ر ة وابن عمر قال أ ب و عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي وجه غير عنه من غير وجه. حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا يحيى بن زكريا ا بن أ ب ي ز ا ئ د ة أ خ ب ر ن ي عيسى بن دينار عن أ ب ي ه عن عمرو بن الحارث ا بن أ ب ي ضرار عن ابن مسعود قال ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين أ ك ث ر مما صمنا ثلاثين قال وفي الباب عن عمر و أ ب ي ه ر ي ر ة و ع ا ئ ش ة وسعد بن أ ب ي وقاص وابن عباس وابن عمر و أ ن س وجابر و أ م س ل م ة و أ ب ي ب ك ر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر يكون تسعا وعشرين حدثنا علي بن حجر حدثنا إ س م ا ع ي ل بن جعفر عن حميد عن أ ن س أ ن ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا فاقام في مشربه و تسع وعشرين يوما قالوا يا رسول الله انك اليت شهرا فقال الشهر تسع وعشرون قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا محمد بن الصباح حدثنا الوليد بن أ ب ي ثور عن سماك عن ع ك ر م ة عن ابن عباس قال جاء أ ع ر ا ب ي إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إ ن ي ر أ ي ت الهلال قال أ ت ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله أ ت ش ه د أ ن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أ ذ ن في الناس أ ن يصوموا غدا حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا حسين الجعفي عن ز ا ئ د ة عن سماك نحوه بهذا الاسناد قال أ ب و عيسى حديث ابن عباس فيه اختلاف وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن ا ك ر م أكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا مرسلة. والعمل على هذا الحديث العلم على أهل عند أكثر قال و اسحاق تقبل شهادة رجل واحد في الصيام. وبه يقول قال وبه ابن المبارك رجل الصيام والشافعي وأحمد وأهل الكوفة شهادة واحد وأحمد في إ لا يصام إ ل ا ب ش ه ا د ة رجلين ولم يختلف أ ه ل العلم في ا ل إ ف ط ا ر أ ن ه لا يقبل فيه إ ل ا ش ه ا د ة رجلين حدثنا أ ب و س ل م ة يحيى بن خلف البصري حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أ ب ي بكر عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ش ه ر ع ي د لا ينقصان رمضان وذو الحجه قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي بكره حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أ ب ي بكر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال أ ح م د معنى هذا الحديث ش ه ر عيد لا ينقصان يقول لا ينقصان معا في س ن ة و ا ح د ة شهر رمضان وذو الحجه ان نقص أ ح د ه م ا تم ا ل آ خ ر وقال إ س ح ا ق معناه لا ينقصان يقول وإن وعشرين فهو تمام غير نقصان وعلى إ كان نقصان تسعا تمام س غير مذهب حدثنا ا الشهران معا ا ق ينقص يكون في و سنة ح ة ح د علي بن حجر حدثنا إ س م ا ع ي ل بن جعفر حدثنا محمد بن أ ب ي حرمله أ خ ب ر ن ي ك ر ي ب أ ن أ م الفضل بنت الحارث بعثته إ ل ى م ع ا و ي ة بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان و أ ن ا بالشام ف ر أ ي ن ا الهلال ل ي ل ة ا ل ج م ع ة ثم قدمت ا ل م د ي ن ة في آ خ ر الشهر ف س أ ل ن ي ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى ر أ ي ت م الهلال فقلت ر أ ي ن ا ه ل ي ل ة ا ل ج م ع ة فقال أ أ ن ت ر أ ي ت ه ل ي ل ة ا ل ج م ع ة فقلت راه الناس وصاموا وصام م ع ا و ي ة قال لكن ر أ ي ن ا ه ل ي ل ة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أ و نراه فقلت أ ل ا تكتفي ب ر ؤ ي ة م ع ا و ي ة وصيامه قال لا هكذا أ م ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا الحديث عند أ ه ل العلم أ ن لكل أ ه ل بلد رؤيتهم حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي حدثنا سعيد بن عامر حدثنا ش ع ب ة عن عبد العزيز بن صهيب عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على ماء ف إ ن الماء طهور قال وفي الباب عن سلمان بن عامر قال أ ب و عيسى حديث أ ن س لا نعلم أ ح د ا رواه عن ش ع ب ة مثل هذا غير سعيد بن عامر وهو حديث غير محفوظ ولا نعلم له أ ص ل ا من بن عن أنس حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس وقد روى أ ص ح ا ب ش ع ب ة هذا الحديث عن ش ع ب ة عن عاصم ا ل أ ح و ل عن ح ف ص ة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصح من حديث سعيد بن عامر وهكذا و و أصح حديث من عامر بن سعيد ه رووا عن ش ع ب ة عن عاصم عن ح ف ص ة بنت سيرين عن سلمان ولم يذكر فيه ش ع ب ة عن الرباب والصحيح ما رواه سفيان الثوري وابن ع ي ي ن ة وغير واحد عن ع ا ص م ا ل أ ح و ل عن ح ف ص ة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر وابن عون يقول عن أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر والرباب محمود الرائح سلمان عامر الرائح حدثنا محمود بن غيلان بنت بن بن عن عن صليع هي أم أم حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم ا ل أ ح و ل و حدثنا هناد حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن عاصم ا ل أ ح و ل و حدثنا ق ت ي ب ة قال أ ن ب أ ن ا سفيان بن عيينه عن عاصم ا ل أ ح و ل عن ح ص ة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا أ ف ط ر أ ح د ك م فليفطر على تمر زاد بن ع ي ي ن ة ف إ ن ه ب ر ك ة فمن لم يجد فليفطر على ماء ف إ ن ه طهور قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أ ن س بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل قال قال رطبات رطبات أبو غريب أبو يصلي على لم لم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أن فإن تكن فإن تكن من حسن كان فتميرات تميرات عيسى حديث عيسى ورؤي يفطر حتى حسوات ماء هذا في الشتاء على تمرات وفي الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب و ف س ر بعض أ ه ل العلم هذا الحديث فقال إ ن م ا معنى هذا أ ن الصوم والفطر مع ا ل ج م ا ع ة وعظم الناس حدثنا إسحاق حدثنا الهمداني عبدة هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة بن سليمان عن هشان بن عروة عن أبيه عن عاصم أبيه عروة عمر بن عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ق ب ل الليل و أ د ب ر النهار وغابت الشمس فقد أ ف ط ر ت قال وفي الباب عن ابن أ ب ي أ و ف ى و أ ب ي سعيد قال أ ب و عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أ ب ي حازم قال و أ خ ب ر ن ا أ ب و مصعب ق ر ا ء ة عن مالك عن أ ب ي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما ع ج ل ا ل ف ط ر قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وابن عباس و ع ا ئ ش ة و أ ن س بن مالك قال أبو عيسى حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم استحبوا تعجيل الفطر وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي الرحمن عن موسى مسلم سلمة تعجيل وأحمد وبه بن بن بن عبد أبي يقول عن عن عن عن الزهري قرة عن عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أ ح ب عبادي إ ل ي أ ع ج ل ه م فطرا حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أ خ ب ر ن ا أ ب و عاصم و أ ب و ا ل م غ ي ر ة عن ا ل أ و ز ا ع ي بهذا الاسناد نحوه قال أ ب و عيسى هذا هناد حدثنا حدثنا معاوية الأعمش حديث حسن غريب حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن أبو عن ع م ا ر ة بن عمير عن أ ب ي ع ط ي ة قال دخلت أ ن ا ومسروق على ع ا ئ ش ة فقلنا يا أ م المؤمنين رجلان من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم أ ح د ه م ا يعجل الافطار ويعجل ا ل ص ل ا ة و ا ل آ خ ر يؤخر الافطار ويؤخر ا ل ص ل ا ة قالت أ ي ه م ا يعجل الافطار ويعجل ا ل ص ل ا ة قلنا عبد الله بن مسعود بن الله, صلى الله عليه وسلم والآخر أبو موسى قال ت ه ك ذ ابو صنع صلى عليه رسول والآخر وسلم الله الله أ موسى أبو قال عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و ع ط ي ة اسمه مالك بن أ ب ي عامر الهمداني ويقال ابن عامر الهمداني وابن عامر أ ص ح حدثنا يحيى بن موسى حدثنا أ ب و داود ا ل ط ي ا ل س ي حدثنا هشام الدستوائي عن ق ت ا د ة عن أ ن س بن مالك عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إ ل ى ا ل ص ل ا ة قال قلت كم كان قدر ذلك قال قدر خمسين آ ي ه حدثنا وكيع عن هشام بنحوه الا أ ن ه قال قدر قراءة خمسين آية قال د ر ء ة آية خمسين ق ا وفي الباب عن ح ذ ي ف ة قال أ ب و عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق استحبوا بن عبد بن بن هناد الشافعي تأخير حدثني قيس طلق الصحور ملازم الله النعمان حدثنا حدثنا عمر عن أن رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم قال ك ل وفي ا واشربوا ولا الصاطع المصعد وكلوا واشربوا و يعترض لكم الأحمر لكم قال يهيدنكم حتى الباب عن عدي بن حاتم و أ ب ي ذر وسمره قال أ ب و عيسى حديث طلق بن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم أنه أهل لا ي حدثنا ر والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض م الصائم عامة أهل العلم على الأكل يقول أهل حتى يكون وبه ح هناد ويوسف بن عيسى قال ا حدثنا وكيع عن أ ب ي هلال عن س و ا د ة بن ح ن ظ ل ة هو القشيري عن س م ر ة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أ ذ ا ن بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في ا ل أ ف ق قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا أ ب و موسى محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر قال و أ خ ب ر ن ا ابن أ ب ي ذئب عن المقبري عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله ح ا ج ة ب أ ن يدع طعامه وشرابه قال وفي الباب عن أ ن س قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن ق ت ا د ة وعبد العزيز بن صهيب عن أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا ف إ ن في السحور ب ر ك ة قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس و ع م ر بن العاص والعرباض بن س ا ر ي ة وعتبه بن عبد الله و أ ب ي الدرداء قال أ ب و عيسى حديث أ ن س حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال فضل ما بين صيامنا وصيام أ ه ل الكتاب أكلة ل ا س حدثنا ر ح بذلك ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن موسى بن علي عن أ ب ي ه عن أ ب ي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال وهذا وأهل يقولون موسى وأهل يقولون موسى وهو موسى العراق رباح اللخمي حديث حسن صحيح علي علي علي بن بن بن بن مصر حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أ ب ي ه عن جابر بن عبد الله أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إ ل ى م ك ة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فقيل له إ ن الناس قد شق عليهم الصيام و إ ن الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إ ل ي ه ف أ ف ط ر بعضهم وصام بعضهم فبلغه ان ناسا صاموا فقال أ و ل ئ ك العصاه قال وفي الباب عن كعب بن عاصم وابن عباس و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال ليس من البر الصيام في السفر واختلف أ ه ل العلم في الصوم في السفر ف ر أ ى بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أ ن الفطر في السفر أ ف ض ل حتى راى بعضهم عليه ا ل ا ع ا د ة إ ذ ا صام في السفر واختار أ ح م د و إ س ح ا ق الفطر في السفر وقال بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ان ب ا ل ب ي عليه صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن وجد س ل م وغيرهم و إن ق و ة فصام فحسن وهو أ ف ض ل وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أ ن س وعبد الله بن المبارك وقال الشافعي و إ ن م ا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقوله حدثنا ي يحتمل وقوي إلي ن أن ناسا من بلغه قلبه قبول رخصة الله فأما من الفطر مباحا أعجب فقال أولئك العصا لم الله الفطر على ذلك فوجه هذا فهو فأما رأى صاموا إذا وصام رخصة ح هارون بن إ س ح ا ق الهمداني عن عبده بن سليمان عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة أ ن ح م ز ة بن عمرو ا ل أ س ل م ي س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان يسرد الصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن شئت فصم و إ ن شئت ف أ ف ط ر قال وفي الباب عن أ ن س بن مالك و أ ب ي سعيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو و أ ب ي الدرداء وحمزه بن عمرو ا ل أ س ل م ي قال أ ب و عيسى حديث ع ا ئ ش ة أ ن حمزه بن عمرو س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح أحدثنا أبي أبي أبي حدثنا سعيد يزيد نصر بن علي الجهضمي حدثنا بشر بن المفضل عن سعيد بن يزيد أبي مسلم عن نظرة عن أبي سعيد قال كنا نسافر رمضان الجهضمي المفضل الخدري قال الله الله صلى بشر رسول علي سعيد مع عليه مسلم وسلم في رمضان فما المفطر إفطاره الصائم صومه ولا يعيب على على قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا نصر بن علي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا الجريري قال وحدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد ا ل أ ع ل ى عن الجريري عن أ ب ي ن ظ ر ة عن أ ب ي سعيد قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر فكانوا يرون أ ن ه من وجد ق و ة فصام فحسن ومن وجد ضعفا ف أ ف ط ر فحسن قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة حدثنا ابن ل ه ي ع ة عن يزيد بن أ ب ي حبيب عن معمر بن أ ب ي ح ي ي ة عن ابن المسيب أ ن ه س أ ل ه عن الصوم في السفر فحدث أ ن عمر بن الخطاب قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح ف أ ف ط ر ن ا فيهما قال وفي الباب عن أ ب ي سعيد قال أبو عيسى حديث عمر لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه وقد روي عن أ ب ي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه أ م ر بالفطر في غ ز و ة غزاها وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا إ ل ا أ ن ه رخص في ا ل إ ف ط ا ر عند لقاء العدو وبه يقول بعض أ ه ل العلم حدثنا أ ب و ك ر ي ب ويوسف بن عيسى قالا حدثنا وكيع حدثنا أ ب و هلال عن عبد الله بن س و ا د ة عن أ ن س بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب قال أ غ ا ر ت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ت ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال ادن فكل فقلت اني صائم فقال ادن احدثك عن الصوم او الصيام إ ن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر ا ل ص ل ا ة وعن الحامل أ و المرضع الصوم أ و الصيام والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتيهما أ و إ ح د ا ه م ا فيا لهف نفسي أ ن لا أ ك و ن طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الباب عن أ ب ي أ م ي ه قال أ ب و عيسى حديث أ ن س بن مالك الكعبي حديث حسن ولا نعرف ل أ ن س بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد والعمل على هذا عند أ ه ل العلم وقال بعض أ ه ل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان وبه يقول سفيان ومالك والشافعي و أ ح م د وقال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما و إ ن شاءتا قضتا ولا إ ط ع ا م عليهما وبه يقول إ س ح ا ق حدثنا أ ب و سعيد ا ل أ ش ج حدثنا أ ب و خالد ا ل أ ح م ر عن ا ل أ ع م ش عن سلمه بن كهيل ومسلم البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال جاءت ا م ر أ ة إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ت إ ن أ خ ت ي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين قال أ ر أ ي ت لو كان على أ خ ت ك دين أ ك ن ت تقضينه قالت نعم قال فحق الله أ ح ق قال وفي الباب عن ب ر ي د ة وابن عمر و ع ا ئ ش ة حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا أ ب و خالد ا ل أ ح م ر عن ا ل أ ع م ش بهذا ا ل ا س ت ا د نحوه قال أ ب و عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح قال وسمعت محمدا يقول جود أ ب و خالد ا ل أ ح م ر هذا الحديث عن ا ل أ ع م ش قال محمد وقد روى غير أ ب ي خالد عن ا ل أ ع م ش مثل ر و ا ي ة أ ب ي خالد قال أ ب و عيسى وروى أ ب و م ع ا و ي ة وغير واحد هذا الحديث عن ا ل أ ع م ش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه سلمه بن كهيل ولا عن عطاء ولا عن مجاهد واسم أ ب ي خالد سليمان بن حبان حدثنا قتيبه حدثنا عبثر بن القاسم عن أ ش ع ث عن محمد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا قال أ ب و عيسى حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إ ل ا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله واختلف أ ه ل العلم في هذا الباب فقال بعضهم يصام عن الميت وبه يقول أ ح م د و إ س ح ا ق قال اذا كان على الميت نذر صيام يصوم عنه و إ ذ ا كان عليه قضاء رمضان أ ط ع م عنه وقال مالك وسفيان والشافعي لا يصوم أ ح د عن أ ح د قال و أ ش ع ث هو ابن سوار ومحمد هو عندي ا بن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أ س ل م عن أ ب ي ه عن عطاء بن يسار عن أ ب ي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرنا ل ص ا ئ م ا ل ح ج ا م ة والقيء والاحتلام قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي سعيد الخدري حديث غير محفوظ وقد روى عبد الله بن زيد بن أ س ل م وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أ س ل م مرسلا وعبد ل م يذكروا فيه ن أ ي ي س ع وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في اسلم ل قال ح د ي ث لا بأس به قال وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله المديني قال عبد الله بن زيد بن أ س ل م ث ق ة وعبد الرحمن بن زيد بن أ س ل م ضعيف قال محمد ولا أ ر و ي عنه شيئا حدثنا علي بن حجر حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي قال وفي الباب عن أ ب ي الدرداء وثوبان و ف ض ا ل ة ا بن عبيد قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا من حديث عيسى بن يونس وقال محمد لا أ ر ا ه محفوظا قال أ ب و عيسى وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إ س ن ا د ه وقد روي وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء الدرداء عبيد فأفطر أبي النبي عن عليه بن أن الله صلى و إ ن م ا معنى هذا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف ف أ ف ط ر لذلك هكذا روي في بعض الحديث مفسرا والعمل عند أ ه ل العلم على حديث أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن الصائم إ ذ ا ذرعه الخيء فلا قضاء عليه و إ ذ ا استقاء عمدا فليقض ي وبه يقول سفيان الثوري والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق حدثنا أ ب و سعيد ا ل أ ش ج حدثنا أ ب و خالد ا ل أ ح م ر عن حجاج بن أ ر ط ا ط عن ق ت ا د ة عن ابن سيرين عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ك ل أ و شرب ناسيا فلا يفطر ف إ ن م ا هو رزق رزقه الله حدثنا أ ب و سعيد ا ل أ ش ج حدثنا أ ب و أ س ا م ة عن عوف عن ابن سيرين و خ ل ا س عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أ و نحوه قال وفي الباب عن أ ب ي سعيد و أ م إ س ح ا ق ا ل غ ن و ي ة قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ك ث ر أ ه ل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق وقال مالك بن أ ن س إ ذ ا أ ك ل في رمضان ناسيا فعليه القضاء والقول الأول وعبد أبو المطوس حدثنا بشار حدثنا الرحمن قالا حدثنا سفيان ثابت حدثنا أصح أبي أبيه محمد يحيى حبيب سعيد مهدي بن بن بن عن بن عن عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ف ط ر يوما من رمضان من غير ر خ ص ة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله و إ ن صامه قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه وسمعت م ح م د يقول أ ب و المطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا أ ع ر ف له غير هذا الحديث حدثنا نصر بن علي الجهضمي و أ ب و عمار والمعنى واحد واللفظ لفظ أ ب ي عمار قالا اخبرنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ت ا ه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال وما أ ه ل ك ك قال و قال ع على ت م رمضان ر أ ي في ا ق هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا قال تستطيع تعتق أن رقبة فهل تستطيع أ ن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أ ن تطعم ستين مسكينا قال لا قال اجلس فجلس ف أ ت ي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم قال تصدق به فقال ما بين لابتيها أ ح د أ ف ق ر منا قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أ ن ي ا ب ه قال فخذه ف أ ط ع م ه أ ف ل ك قال وفي الباب عن ابن عمر و ع ا ئ ش ة وعبد الله بن ع م ر قال أبو عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أ ه ل العلم فيمن أ ف ط ر في رمضان متعمدا من جماع و أ م ا من أ ف ط ر متعمدا من أ ك ل أ و شرب ف إ ن أ ه ل العلم قد اختلفوا في ذلك فقال بعضهم عليه القضاء و ا ل ك ف ا ر ة و ش ب ه ا ل أ ك ل والشرب بالجماع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق المبارك وقال بعضهم عليه القضاء ولا ك ف ا ر ة عليه ل أ ن ه إ ن م ا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ك ف ا ر ة في الجماع ولم تذكر عنه في ا ل أ ك ل والشرب وقالوا لا يشبه ا ل أ ك ل والشرب الجماع وهو قول الشافعي و أ ح م د وقول ا الشافعي ل ق و النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أ ف ط ر فتصدق عليه خذه فأطعمه أهلك يحتمل هذا معاني يحتمل أ ن تكون ا ل ك ف ا ر ة على من قدر عليها وهذا رجل لم يقدر على ا ل ك ف ا ر ة فلما أ ع ط ا ه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه فقال الرجل ما أ ح د أ ف ق ر إليه م ن اليه ف ق ا ا ل ن ب صلى ل ل ا عليه ل و س منا خذه فأطعمه أهلك أ ل ل ك تكون ف ا إنما ر ة بعد الفضل عن قوته واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال ان ي أ ك ل ه وتكون ا ل ك ف ا ر ة عليه دينا فمتى ما ملك يوما ما كفر حدثنا محمد حدثنا الرحمن حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبيد عبد بن بن سفيان عن عاصب بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيع عن النبي بشار عاصم الله الله عامر ابيه قال ربيع رأيت عليه صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة قال أ ب و عيسى حديث عامر بن ر ب ي ع ة حديث حسن والعمل على هذا عند أ ه ل العلم لا يرون بالسواك للصائم ب أ س ا إ ل ا أ ن بعض أ ه ل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب وكرهوا له السواك آ خ ر النهار ولم يرى الشافعي بالسواك الشافعي يرى بأسا أول أ ولا آخرة وكره النهار آخرة حدثنا م وإسحاق السواك ح النهار آخر د عبد ا ل أ ع ل ى بن واصل الكوفي حدثنا الحسن بن ع ط ي ة حدثنا أ ب و ع ا ت ك ة عن أ ن س بن مالك قال جاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكت عيني أ ف أ ك ت ح ل و أ ن ا صائم قال نعم قال وفي الباب عن أ ب ي رافع قال أ ب و عيسى حديث أ ن س حديث ليس إ س ن ا د ه بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء و أ ب و عاتكه ة يضعف واختلف أ ل العلم ف يضعف الكحل للصائم فكرهه ب ع ه وهو م المبارك وأحمد قول وابن وإسحاق ورخص سفيان ب ض أهل العلم ي الكحل للصائم وهو قول ان ل ش ا ف ع ي ح د النبي هناد ا وقتيبة ق ا ح د ا أ و الأحوص عن ز ا علاقة عائشة د بن بن النبي عن ميمون عن عائشة أن عمر صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب و ح ف ص ة و أ ب ي سعيد و أ م س ل م ة وابن عباس و أ ن س و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى حديث ع ا ئ ش ة حديث حسن صحيح واختلف أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبله للصائم فرخص يرخصوا أصحاب بعض النبي عليه عندهم أن أشد أهل الله القبلة للشاب مخافة صلى وسلم للشيخ له صومه ولم يسلم وقد قال بعض أهل العلم القبلة والمباشرة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم. وراوا ل ا ت ف ط ل ص ا ئ م ر أ و أ ن للصائم إ ذ ا ملك نفسه أ ن يقبل و إ ذ ا لم ي أ م ن على نفسه ترك ا ل ق ب ل ة ليسلم له صومه وهو قول سفيان الثوري والشافعي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق ابن عن أبي ميسرة عن عن كان إسرائيل عائشة قالت كان رسول الله صلى الله أبي أبي أبي وكيع ميسرة عليه عمر وسلم رسول صلى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 اسمه عن م ر ب ش ر حفصه ب لإربه ي ل ل ومعنا ن س إسحاق ه حدثنا بن ن م و أيوب ر أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا أبي ابن بن أيوب عن عبد عن ا يحيى ل ل بن أبي بكر عن النبي ب شهاب ن عن ا س م ب ع د الله عن أ ب ه عن ح ف عن صلى ة عن ا ن ب ي ص ل الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له قال أبو عيسى حديث ح ف ص ة حديث لا نعرفه مرفوعا إ ل ا من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أ ص ح وهكذا أ ي ض ا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا ولا نعلم أ ح د ا رفعه إ ل ا يحيى بن أ ي و ب و إ ن م ا معنى هذا عند أ ه ل العلم لا لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر صيام رمضان يجمع في أ و في قضاء رمضان أ و في صيام نذر إ ذ ا لم ينويه من الليل لم ي ج ز و أ م ا صيام التطوع فمباح له أ ن ينويه بعدما أ ص ب ح وهو قول الشافعي و أ ح م د واسحاق إ س ح ق قتيبة حدثنا حدثنا الأحوص عن أبو م ا ك بن ر ب عن ب ن هانئ عن أم هانئ أم أم ا ل ت كنت ق ا ع د ة عند النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ت ي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت إ ن ي أ ذ ن ب ت فاستغفر لي فقال وما ذاك قالت كنت ص ا ئ م ة ف أ ف ط ر ت فقال أ م ن قضاء كنت تقضينه قالت لا قال فلا يضرك قال وفي الباب عن أ ب ي سعيد و ع ا ئ ش ة ح د ث ن ا محمود بن غيلان ح د ث ن ا أ ب و داود حدثنا ش ع ب ة قال كنت أ س م ع سماك بن حرب يقول أ ح د ابني أ م هانئ حدثني فلقيت أ ن ا أ ف ض ل ه م ا وكان اسمه ج ع د ة وكانت أ م هانئ جدته فحدثني عن جدته أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربه فقالت يا رسول الله أ م ا إ ن ي كنت ص ا ئ م ة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أ م ي ن نفسه إ ن شاء صام و إ ن شاء أ ف ط ر قال ش ع ب ة فقلت له أ أ ن ت سمعت هذا من أ م هانئ قال لا أ خ ب ر ن ي أ ب و صالح و أ ه ل ن ا عن أ م هانئ و ر و ا حماد بن س ل م ة هذا الحديث عن سماك بن حرب فقال عن هارون بن بنت أ م هانئ عن أ م هانئ و ر و ا ي ة شعبه ة أحسن ك ذ احسن د محمود داود ث ن بن غيلان عن أمين ن ا فقال أبي ف ه و ح د ث ا داود فقال الشك غير محمود عن أبي داود فقال أمير أمين محمود أو عن على نفسه نفسه عن شعبه امين او امير نفسه على الشك قال وحديث ام ه ا ن في اسناده مقال والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الصائم المتطوع اذا افطر فلا قضاء عليه الا ان يحب ان يقضيه وهو قول سفيان الثوري واحمد واسحاق والشافعي حدثنا هند ا حدثنا وكيع عن طلحه بن يحيى عن عمته ع ا ئ ش ة بنت ط ل ح ة عن ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء قالت قلت لا قال ف إ ن ي صائم حدثنا محمود بن غيلان حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحه بن يحيى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 أ م ا إ ن ي قد أ ص ب ح ت صائما قالت ثم أ ك ل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة قالت كنت أ ن ا و ح ف ص ة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه ف أ ك ل ن ا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إ ل ي ه ح ف ص ة وكانت ا ب ن ة أ ب ي ه ا فقالت يا رسول الله إ ن ا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه ف أ ك ل ن ا منه قال اقضيا يوما آ خ ر مكانه قال أ ب و عيسى وروى صالح بن أ ب ي ا ل أ خ ض ر ومحمد بن أ ب ي ح ف ص ة هذا الحديث عن الزهري عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة مثل هذا ورواه مالك بن أ ن س ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن ع ا ئ ش ة مرسلا ولم يذكروا فيه عن ع ر و ة وهذا أ ص ح ل أ ن ه روي عن ابن جريج قال س أ ل ت الزهريه قلت له أ ح د ث ك ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة قال لم أ س م ع من ع ر و ة في هذا شيئا ولكني سمعت في خ ل ا ف ة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من س أ ل ع ا ئ ش ة عن هذا الحديث حدثنا بذلك علي بن عيسى بن يزيد البغدادي حدثنا روح بن ع ب ا د ة عن ابن جريج فذكر الحديث وقد ذهب قوم من أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إ ل ى هذا الحديث ف ر أ و ا عليه القضاء إ ذ ا أ ف ط ر وهو قول مالك بن أ ن س حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أ ب ي الجعد عن أ ب ي س ل م ة عن أ م س ل م ة قالت ما ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إ ل ا شعبان ورمضان وفي الباب عن ع ا ئ ش ة قال أ ب و عيسى حديث أ م س ل م ة حديث حسن وقد روي هذا الحديث أ ي ض ا عن أ ب ي س ل م ة عن ع ا ئ ش ة أ ن ه ا قالت ما ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أ ك ث ر صياما منه في شعبان كان يصومه إ ل ا قليلا بل كان يصومه كله حدثنا هنناد حدثنا عبدة عن عبدة محمد بن عمر بن حدثنا أ ب و س ل م ة عن ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وروي عن ابن المبارك أ ن ه قال في هذا الحديث قال هو جائز في كلام العرب إ ذ ا صام أ ك ث ر الشهر أ ن يقال صام الشهر كله ويقال قام فلان ليله أ ج م ع ولعله تعشى واشتغل ببعض أ م ر ه ك أ ن ابن المبارك قد ر أ ى كلا الحديثين متفقين يقول إ ن م ا معنى هذا الحديث أ ن ه كان يصوم أ ك ث ر الشهر قال أ ب و عيسى وقد روى سالم أ ب و النضر وغير واحد عن أ ب ي سلمه عن ع ا ئ ش ة نحو ر و ا ي ة محمد بن عمرو حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه على هذا اللفظ ومعنى هذا الحديث عند بعض أ ه ل العلم أ ن يكون الرجل مفطرا ف إ ذ ا بقي من شعبان شيء أ خ ذ في الصوم لحال شهر رمضان وقد روي عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قولهم حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام إ ل ا أ ن يوافق ذلك صوما كان يصومه أ ح د ك م وقد دل في هذا الحديث انما الكراهية على من يتعمد الصيام ل من حدثنا ا رمضان ل ح أ ح م د بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا الحجاج بن أ ر ط ا ح عن يحيى بن أ ب ي كثير عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ي ل ة فخرجت ف إ ذ ا هو بالبقيع فقال أ ك ن ت تخافين أ ن يحيف الله عليك ورسوله قلت يا رسول الله إ ن ي ظننت أ ن ك أ ت ي ت بعض نسائك فقال إ ن الله عز وجل ينزل ل ي ل ة ن ص ف من شعبان إ ل ى السماء الدنيا فيغفر ل أ ك ث ر من عدد شعر غنم كلب وفي الباب عن أ ب ي بكر الصديق قال أ ب و عيسى حديث حديث الحجات عائشة لا نعرفه لا إلا من هذا الوجه من من وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث وقال يحيى بن أ ب ي كثير لم يسمع من ع ر و ة والحجاج بن أ ر ط ا ة لم يسمع من يحيى بن أ ب ي كثير حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن أ ب ي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ا ل ص ي ابو م ع د شهر رمضان شهر الله رمضان المحرم قال أ ب عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن حدثنا علي بن حجر قال أ خ ب ر ن ا علي بن مسر ه عن عبد الرحمن بن إ س ح ا ق عن النعمان بن سعد عن علي قال س أ ل ه رجل فقال أ ي شهر ت أ م ر ن ي أ ن أ ص و م بعد شهر رمضان قال له ما سمعت أ ح د ا ي س أ ل عن هذا إ ل ا رجلا سمعته ي س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ا قاعد فقال يا رسول الله أ ي شهر ت أ م ر ن ي أ ن أ ص و م بعد شهر رمضان قال إ ن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم ف إ ن ه شهر الله فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آ خ ر ي ن قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا القاسم بن دينار حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غ ر ة كل شهر ث ل ا ث ة أ ي ا م و قال ل م كان ا يفطر يوم ج م ع ة قال وفي الباب عن ابن عمر و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى حديث عبد الله حديث حسن غريب وقد استحب قوم من أ ه ل العلم صيام يوم ا ل ج م ع ة و إ ن م ا يكره أ ن يصوم يوم ا ل ج م ع ة لا يصوم قبله ولا بعده قال وروى ش ع ب ة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه حدثنا ه ن ا د حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أ ح د ك م يوم ا ل ج م ع ة إ ل ا أ ن يصوم قبله أ و يصوم بعده قال وفي الباب عن علي وجابر و ج ن ا د ة ا ل أ ز د ي و ج و ي ر ي ة و أ ن س وعبد الله بن عمرو قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ه ل العلم يكرهون للرجل أ ن يختص يوم ا ل ج م ع ة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده وبه يقول وإسحاق ثور بن يزيد عن خالد بن حبيب بن بن حميد سفيان يزيد خالد أحمد حدثنا حدثنا مسعدة معدان عن عن عن عبد الله بن بسر عن أ خ ت ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إ ل ا فيما افترض الله عليكم ف إ ن لم يجد أ ح د ك م إ ل ا لحاء ع ن ب ة أ و عود ش ج ر ة ف ل ي م ض غ قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن ومعنى كراهته في هذا أ ن يخص الرجل يوم م السبت ا ب ص ي لأن اليهود تعظم يوم السبت حدثنا أبو حفص عمر بن علي الفلاس حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد الجرشي قالت أبو حدثنا بن حدثنا بن عن بن عن بن معدان عن ربيعة الجرشي عن داود عائشة يوم يزيد ربيعة ثور عبد تعظم عمر حفص كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس قال وفي الباب عن ح ف ص ة و أ ب ي ق ت ا د ة وأبي هريرة وأسامة بن زيد. قال أبو بن هريرة زيد عيسى قال حدثنا ي عائشة حديث ح س غريب من ه ذ الوجه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و أ ح م د و م ع ا و ي ة بن هشام قالا حدثنا سفيان عن منصور عن خ ي ث م ة عن ع ا ئ ش ة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم والإثنين والأحد من الشهر السبت والأحد والإثنين. ومن الشهر ا ل آ خ ر ا ل ل والأربعاء ل ث ث ا ا ا ء و خ م ي س قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه حدثنا محمد يحيا حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن عاصم أبو رفاعة س ي أبي صالح عن أبي, عن أبي هريرة ل صالح بن عن أن رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض ا ل أ ع م ا ل يوم الاثنين والخميس ف أ ح ب أ ن يعرض عملي و أ ن ا صائم قال أبو عيسى حديث أبي الباب هريرة في هذا الباب حديث حسن د ي ث ح غريب ح د ث ن ا ا ل حسن ي بن محمد ا ل ج ر ي ر ي ومحمد ب ن حدثنا بن مدويه قالا حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد قالا الله اخبرنا هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن ابيه قال س أ ل ت او سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال ان ل أ ه ل ك عليك حقا ث م رمضان والذي يليه وكل اربعاء وخميس فاذا انت قد صمت الدهر وافطرت وفي الباب عن ع ا ئ ش ة قال أبو عيسى حديث مسلم القرشي حديث غريب وروى بعضهم عن هارون بن سلمان عن مسلم بن عبيد الله عن أ ب ي ه حدثنا ق ت ي ب ة و أ ح م د بن ع ب د ة الضبي قالا حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أ ب ي ق ت ا د ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم ع ر ف ة إ ن ي أ ح ت س ب على الله أ ن يكفر ا ل س ن ة التي قبله و ا ل س ن ة التي بعده قال وفي الباب عن أ ب ي سعيد قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ق ت ا د ة حديث حسن وقد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة. حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا استحب العلم صيام إلا إسماعيل بعرفة بن بن أهل عليا عرفة منيع حدثنا أ ي و ب عن ع ك ر م ة عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ف ط ر ب ع ر ف ة و أ ر س ل ت إ ل ي ه أ م الفضل بلبن فشرب ا وابن عمر وام الفضل قال ابو عيسى حديث ابن عباس ب أبي أبو عن ابن عمر عيسى حسن وأم هريرة حديث حديث صحيح فلم يصم, يعني يوم عرفة ومع أبي بكر فلم يصم ومع ر ف ة ومع أ ب ي بكر فلم ي ص م ومع عمر فلم ي ص م ومع عثمان فلم ي ص م والعمل على هذا عند أ ك ث ر أ ه ل العلم يستحبون ا ل إ ف ط ا ر ب ع ر ف ة ليتقوى به الرجل على الدعاء وقد صام بعض أ ه ل العلم يوم عرفه ب ع ر ف قالا حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة و إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م عن ابن أ ب ي نجيح عن أ ب ي ه قال سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفه ب ع ر ف ة فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم ي ص م ومع أ ب ي بكر فلم ي ص م ومع عمر فلم ي ص م ومع عثمان فلم ي ص م و أ ن ا لا أ ص و م ه ولا ا م ر به ولا أ ن ه ى عنه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن ابن أ ب ي نجيح عن أ ب ي عن رجل عن ابن عمر و أ ب و نجيح اسمه يسار حدثنا أحمد حدثنا حماد عبدة زيد عبد معبد قتادة بن بن عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن الضبي قالا الله قتيبة جرير أبي قتادة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إ ن ي أ ح ت س ب على الله أ ن يكفر ا ل س ن ة التي قبله وفي الباب عن علي ومحمد بن صيفي وسلمة بن الأكوع وهند بن أسماء وابن عباس والربيع بنت معوذ بن عفراء وعبد وعبد صيفي عفراء علي الخزعي الزبير الباب أسماء عباس الرحمن الله سلمة بن بن بن بنت بن بن بن عن عن عمه وعبد الله بن الزبير ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه ح ت ى على صيام يوم عاشوراء قال أ ب و عيسى لا نعلم في شيء من الروايات أ ن ه قال صيام يوم عاشوراء ك ف ا ر ة س ن ة إ ل ا في حديث أبي ق ت ابي د ة و ح د ث أبي قتاده ة يقول أحمد وإسحاق أحمد حدثنا ا إسحاق الهمداني حدثنا عبدة بن سليمان ر و ن بن بن عبدة عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في ا ل ج ا ه ل ي ة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم ا ل م د ي ن ة صامه و أ م ر الناس بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو ا ل ف ر ي ض ة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه وفي الباب عن ابن مسعود وقيس بن سعد وجابر بن س م ر ة وابن عمر ومعاويه قال ابو عيسى عن حاجب بن عمر عن الحكم بن ا ل أ ع ر ج قال انتهيت إ ل ى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت أ خ ب ر ن ي عن يوم عاشوراء أ ي يوم هو أ ص و م ه قال إ ذ ا ر أ ي ت هلال المحرم فاعدد ثم أ ص ب ح من التاسع صائما قال فقلت أ ه ك ذ ا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم قال نعم حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس قال أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر قال أ ب و عيسى حديث ابن عباس حسن صحيح واختلف أ ه ل العلم في يوم عاشوراء فقال بعضهم يوم التاسع وقال بعضهم يوم العاشر وروي عن ابن عباس أ ن ه قال ص و م ا ل ت ا س ع والعاشر و خ ا ل ف ا ل ي ه و د وبهذا الحديث يقول الشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق حدثنا هند ا حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن إ ب ر ا ه ي م عن ا ل أ س و د عن ع ا ئ ش ة قالت ما ر أ ي ت النبي صائما ل ى ل ل عليه وسلم ه ص ا في العشر قط قال أ ب و عيسى هكذا ر عن عن عن عن وروى غ ي ا الأعمش إبراهيم الأسود عائشة ح د عن عن عن عن ر و و الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور عن إ ب ر ا ه ي م أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير صائما في العشر وروى أ ب و ا ل أ ح و ص عن منصور عن إ ب ر ا ه ي م عن ع ا ئ ش ة ولم يذكر فيه عن ا ل أ س و د وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث و ر و ا ي ة ا ل أ ع م ش أ ص ح و أ و ص ل إ س ن ا د ا قال وسمعت محمد بن أ ب ا ن يقول سمعت وكيعا يقول ا ل أ ع م ش أ ح ف ظ ل إ س ن ا د إ ب ر ا ه ي م من منصور حدثنا هند ا حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن مسلم هو البطين وهو ابن أ ب ي عمران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ق ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أ ي ا م العمل الصالح فيهن أ ح ب إ ل ى الله من هذه ا ل أ ي ا م العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال في بنفسه فلم الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله رسول صلى عليه وسلم سبيل رجل ذلك خرج يرجع بشيء من وفي الباب عن ابن عمر و أ ب ي ه ر ي ر ة وعبد الله بن عمرو ج ا ب ر قال أ ب و عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب حدثنا أ ب و بكر بن نافع البصري حدثنا مسعود بن واصل عن نهاس بن قهم عن ق ت ا د ة عن سعيد بن المسيب عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أ ي ا م أ ح ب إ ل ى الله أن يتعبد له فيها من منها سنة يتعبد فيها ذي يعدل صيام كل يوم منها بصيام عشر له الحجة كل و قال ي م ك ليلة م ن ه ابو ق القدر قال ي ليلة ا م أ ب عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس قال و س أ ل ت م محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا وقال قد روي عن ق ت ا د ة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا شيء من هذا وقد تكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهم من قبل حفظه حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة حدثنا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أ ب ي أ ي و ب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ص ا م رمضان ثم أتبعه ستا من ستا أتبعه ش و ل فذلك ص ي ابو م الدهر ا ل وفي ا جابر ب عن أ أبو ب وثوبان ي هريرة قال عيسى حديث أ ب ي أ ي و ب حديث حسن صحيح و قال د س ستة ت ح ب قوم و صيام أيام من ا ش ب ه ذ ابن الحديث قال ا المبارك هو حسن هو مثل صيام ث ل ا ث ة أ ي ا م من كل شهر قال ابن المبارك ويروى في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان واختار ابن المبارك ان تكون س ت ة ايام في اول الشهر وقد روي عن ابن المبارك انه قال ان صام س ت ة ايام من شوال م ت ف ر ق ة فهو جائز قال وقد روى عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن ابي ايوب ة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وروى ش ع ب ة عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد هذا الحديث وسعد بن سعيد هو أ خ و يحيى بن سعيد ا ل أ ن ص ا ر ي وقد موسى قبل قال قال الحديث سعد سعيد حدثنا هناد تكلم أهل الحسين بن علي الجعفي عن إسرائيل أبي موسى عن الحسن البصري من بعض بن أخبرنا بن أبي عن عن حفظه في كان إ ذ ا ذكر عنده صيام س ت ة أ ي ا م من شوال فيقول والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن ا ل س ن ة كلها حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن سماك بن حرب عن أ ب ي الربيع عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال عهد إ ل ي النبي صلى الله عليه وسلم ث ل ا ث ة أ ن لا أ ن ا م إ ل ا على وتر وصوم ث ل ا ث ة أ ي ا م من كل شهر وأن أصلي الضحى. حدثنا محمود أبو داود أصلي حدثنا بن غيلان حدثنا الضحى قال أنبأنا الأعمش عن شعبة قال سمعت يحيى بن ب س ابا م موسى يحدث عن ن طلحة ق ل سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أ ب ا ذر إ ذ ا صمت من الشهر ث ل ا ث ة أ ي ا م فصم ثلاث ع ش ر ة و أ ر ب ع ع ش ر ة وخمس ع ش ر ة وفي الباب عن أ ب ي ق ت ا د ة وعبد الله بن عمرو وقره بن إ ي ا س المزني وعبد الله بن مسعود و أ ب ي عقرب وابن عباس و ع ا ئ ش ة و ق ت ا د ة بن ملحان وعثمان بن أ ب ي العاصي وجرير قال أ ب و عيسى حديث أبي ذر حديث حسن الحديث وقد الدهر أبي روي في بعض أن من صام ثلاثة أيام ثلاثة أن بعض ذر شهر من من كان كمن صام صام كل حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عثمان عن عن عن معاوية عاصم أبو أبي أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ث ل ا ث ة أ ي ا م فذلك صيام الدهر ف أ ن ز ل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنه فله عشر أ م ث ا ل ه ا اليوم بعشرة أيام قال أبو عيسى أبو بعشرة هذا حدثنا ي ح س صحيح وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي شمر وأبي التياح عن ش محمود ر وأبي ي ا ا ل ت عن ع أبي ث ا النبي الله ن عن عن عليه أبي هريرة عن النبي صلى س ل م ح ث ن ا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود أ خ ب ر ن ا ش ع ب ة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذه قالت قلت لعائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان يصوم ثلاثة أيام من ثلاثة كل شهر قالت نعم قلت من أ ي ه كان يصوم قالت كان لا يبالي من أ ي ه صام قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح قال ويزيد الرشك هو يزيد وهو يزيد وهو والرشك هو موسى يزيد الضبعي يزيد القزاز حدثنا الرشك ابن القاسم القسام القسام البصرة عمران بلغة أهل البصرة. حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ربكم يقول كل ح س ن ة بعشر أ م ث ا ل ه ا إ ل ى س ب ع م ا ئ ة ضعف والصوم لي و أ ن ا أ ج ز ي به الصوم جنه من النار وفي إ ن جهل على جاهل وهو على أحدكم صائم ل ق ل إني ص الباب ئ م وفي ا عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد وكعب بن ع ج ر ة و س ل ا م ة بن خيصر وبشير بن ا ل خ ص ا ص ي ة واسم بشير زحم بن معبد و خ ص ا ص ي ة هي أ م ه قال أ ب و عيسى وحديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن غريب من هذا الوجه حدثنا محمد بن بشار حدثنا أ ب و عامر العقدي عن هشام بن سعد عن أ ب ي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن في ا ل ج ن ة لبابا يدعى الريان يدعى له الصائمون فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم ي ض م أ ابدا قال أ ب و عيسى هذا حدثنا حديث حسن صحيح غريب حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عبد بن عن بن عن عن العزيز أبي أبيه أبي سهيل هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان ف ر ح ة حين يفطر و ف ر ح ة حين يلقى ربه قال أ ب و عيسى وهذا حدثنا قالا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة أحمد عبدة قتيبة بن حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أ ب ي ق ت ا د ة قال ق يا ل ي رسول الله كيف بمن صام الدهر قال لا صام ولا أ ف ط ر أ و لم يصم ولم يفطر وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن الشخير وعمران بن ح س ي ن و أ ب ي موسى قال أبو عيسى حديث أ ب ي ق ت ا د ة حديث حسن وقد كره قوم من أ ه ل العلم صيام الدهر و أ ج ا ز ه قوم آ خ ر و ن وقالوا إ ن م ا يكون صيام الدهر إ ذ ا لم يفطر يوم الفطر ويوم ا ل أ ض ح ى و أ ي ا م التشريق فمن أ ف ط ر هذه ا ل أ ي ا م فقد خرج من حد الكراهيه ولا يكون قد صام الدهر كله هكذا وهو مالك الشافعي روي قول عن بن أنس وهو قول الشافعي وقال أ ح م د واسحاق نحوا من هذا وقالا لا يجب أ ن يفطر أ ي ا م ا غير هذه ا ل خ م س ة ا ل أ ي ا م التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها يوم الفطر ويوم ا ل أ ض ح ى و أ ي ا م التشريق حدثنا قتيبة حدثنا حماد د ث ن ا ح بن زيد عن أ ي و ب عن عبد الله بن شقيق قال س أ ل ت ع ا ئ ش ة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أ ف ط ر قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إ ل ا رمضان وفي الباب عن أ ن س وابن عباس قال أ ب و عيسى حديث ع ا ئ ش ة حديث صحيح حدثنا علي بن حجر بن علي حدثنا إ س م ا ع ي ل بن جعفر عن حميد عن أ ن س بن مالك أ ن ه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصوم من الشهر حتى نرى أ ن ه لا يريد أ ن يفطر منه وكنت ي يريد يصوم شيئا ف ط ر نرى حتى أنه أن منه لا و لا تشاء أ ن تراه من الليل مصليا إ ل ا ر أ ي ت ه مصليا ولا نائما إ ل ا ر أ ي ت ه نائما قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا هناد حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن حبيب بن أ ب ي ثابت عن أ ب ي العباس عن عبد الله بن ع م ر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ف ض ل الصوم صوم أ خ ي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا ل إذا ا يفر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و العباس هو الشاعر المكي ا ل أ ع م ى واسمه السائب بن ف ر و خ قال بعض أ ه ل العلم أ ف ض ل الصيام أ ن تصوم يوما وتفطر يوما ويقال هذا هو أ ش د الصيام حدثنا محمد بن عبد الملك بن أ ب ي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن أ ب ي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال شهدت عمر بن الخطاب في يوم النحر ب د أ ب ا ل ص ل ا ة قبل ا ل خ ط ب ة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين أ م ا يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين و أ م ا يوم ا ل أ ض ح ى فكلوا نسفكم، لحوم من قال هذا حديث حسن صحيح و أ ب و عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف اسمه سعد ويقال له مولى عبد الرحمن بن أ ز ه ر أ ي ض ا وعبد الرحمن بن أ ز ه ر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أ ب ي ه عن أ ب ي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين يوم ا ل أ ض ح ى ويوم الفطر قال وفي الباب عن عمر وعلي و ع ا ئ ش ة و أ ب ي ه ر ي ر ة و ع ق ب ة بن عامر و أ ن س قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي سعيد حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أ ه ل العلم قال أبو عيسى وعمر بن وعمر عيسى يحيى وابن عماره بن ابي الحسن المازني المدني وهو ثقه روى له سفيان الثوري وشعبه ومالك بن انس حدثنا هناد حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن ابيه عن عقبه بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام وهي أ ي ا م أ ك ل وشرب قال وفي الباب عن علي وسعد و أ ب ي ه ر ي ر ة وجابر و ن ب ي ش ة وبشر بن سحيم وعبد الله بن ح ذ ا ف ة و أ ن س وحمزه بن عمرو ا ل أ س ل م ي وكعب بن مالك و ع ا ئ ش ة وعمر بن العاص وعبد الله بن ع م ر قال أ ب و عيسى وحديث عقبه بن عامر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم على أهل عند يكرهون الصيام أ ي ا م التشريق إ ل ا أ ن قوما من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إ ذ ا لم يجد ه د ي ة ولم يصوم في العشر أ ن يصوم أ ي ا م التشريق وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق قال أبو عيسى وأهل العراق يقولون موسى بن بن بن رباح عيسى علي قال العراق مالك أنس واهل مصر يقولون موسى بن علي وقال سمعت ق ت ي ب ة يقول سمعت ل ي س بن سعد يقول قال موسى بن علي لا اجعل احدا في حل صغر اسم ابي حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافعن النيسابوري ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن إ ب ر ا ه ي م بن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ف ط ر الحاجم والمحجوم قال أ ب و عيسى وفي الباب عن علي وسعد وشداد بن أ و س وثوبان و أ س ا م ة بن زيد و ع ا ئ ش ة ومعقل بن سنان ويقال ا بن يسار و أ ب ي ه ر ي ر ة وابن عباس و أ ب ي موسى وبلال وسعد قال ابو عيسى وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح وذكر عن احمد بن حنبل انه قال اصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج وذكر عن علي بن عبد الله انه قال اصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن اوس لان يحيى بن أبي كثير روى عن أ ب ي ق ل ا ب ة الحديثين جميعا حديث ثوبان وحديث شداد بن أ و س وقد كره قوم من أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ا ل ح ج ا م ة للصائم حتى أ ن بعض أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل منهم أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي وابن عمر وبهذا يقول ابن المبارك قال أبو عيسى سمعت إ س ح ا ق بن منصور ي قال و ل ق عبد الرحمن بن مهدي من احتجم وهو صائم فعليه القضاء قال إ س ح اسحاق ق قال بن منصور وهكذا قال أحمد وهكذا و إ حدثنا قد الزعفراني عن ن قال وقال الشافعي ا ل روي بن ي عليه صلى الله عليه وسلم أ ه ا ح ت ج منصور وهو وروي صائم ع النبي ل الله عليه ى س ل قال م أنه أ ف ط الحاجم والمحجوم ولأعلم واحدا من هذين الحديثين ولو و الحديثين من ثابتا هذين ت قال رجل ح ج ابو م صائم ة وهو كان أ ح إلي ل لم ذلك قال و أبو احتج مصائم أرى أن يفتره عيسى هكذا كان قول الشافعي ببغداد و أ م ا بمصر فمال إ ل ى ا ل ر خ ص ة ولم ير ب ا ل ح ج ا م ة للصائم ب أ س ا واحتج ب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في ح ج ة الوداع وهو محرم حدثنا بشر بن هلال البصري حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا أ ي و ب عن ع ك ر م ة عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. حدثنا أبو موسى الله الشهيد محرم صائم محمد حدثنا حدثنا حدثنا حبيب الأنصاري عبد بن عن بن عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه حدثنا أحمد حدثنا احتجم عبد أدريس يزيد زياد والمدينة بن منيع حدثنا عبد الله بن أدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين الله عباس الله فيما أبي مقسم وسلم مكة عليه صلى وهو محرم صائم قال أبو عيسى وفي عيسى ابو ل ا ب أبي عن سعيد ج ا قال ب أبو ر وأنس عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إ ل ى هذا الحديث ولم يروا ب ا ل ح ج ا م ة للصائم ب أ س ا وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أ ن س والشافعي حدثنا نصر بن علي حدثنا بشر بن المفضل وخالد بن الحارث عن سعيد عن ق ت ا د ة عن أ ن س قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا قالوا ف إ ن ك تواصل يا رسول الله قال إ ن ي لست ك أ ح د ك م إ ن ربي يطعمني ويسقيني قال وفي الباب عن علي و أ ب ي ه ر ي ر ة و ع ا ئ ش ة وابن عمر وجابر و أ ب ي سعيد وبشير بن ا ل خ ص ا ص ي ة قال أ ب و عيسى حديث أ ن س حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ه ل العلم ك ر ه ا ل و ص ا ل في الصيام وروي عن عبد الله بن ز ب ي ر أ ن ه كان يواصل ا ل أ ي ا م ولا يفطر حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أ ب ي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال أ خ ب ر ت ن ي ع ا ئ ش ة و أ م س ل م ة زوجا النبي صلى الله عليه وسلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب و من أ ه ل ه ثم يغتسل فيصوم قال أ ب و عيسى حديث ع ا ئ ش ة و أ م س ل م ة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ك ث ر أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان والشافعي واحمد أ ح ح م د و إ س ق وقد قال قوم من التابعين إذا من ب أ ص جنبا ا يقضي ي ذلك ل و والقول الأول أصح ح ث ن بن ا أزهر ر م و ا ن حدثنا محمد بن البصري محمد س و ا ح د ث ن ا سعيد بن أبي عروبة أبي بن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 إذا صائم دعي أحدكم وهو ف ل قال ل إني ص ئ م ق ا أبو عيسى وكل عيسى ل ا حدثنا ي ي في ه ذ الباب حدثنا أبي عن حسن هريرة صحيح ق ت ي ب ة ونصر بن علي قالا حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن أ ب ي الزناد عن ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ت ص و م ا ل م ر أ ة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 حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن إ س م ا ع ي ل السدي عن عبد الله البهي عن ع ا ئ ش ة قالت ما كنت أ ق ض ي ما يكون علي من رمضان إ ل ا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وقد روى يحيى بن سعيد ا ل أ ن ص ا ر ي عن أ ب ي س ل م ة عن ع ا ئ ش ة نحو هذا حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا شريك عن حبيب بن زيد عن ليله عن مولاتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم إ ذ ا أ ك ل عنده ا ل م ف ا ط ي ر صلت عليه ا ل م ل ا ئ ك ة قال أ ب و عيسى وروى ش ع ب ة هذا الحديث عن حبيب بن زيد عن ليلى عن جدته أ م ع م ا ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود أ خ ب ر ن ا ش ع ب ة عن حبيب بن زيد قال سمعت م و ل ا ة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدته أ م ع م ا ر ة بنت كعب ا ل أ ن ص ا ر ي ة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إ ل ي ه طعاما فقال كلي فقالت إ ن ي ص ا ئ م ة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الصائم ة تصلي عليه ا ل م ل ا ئ ك ة إ ذ ا أ ك ل عنده حتى يفرغوا وربما قال حتى يشبعوا قال أ ب و عيسى هذا حدثنا بشار حدثنا حديث حسن صحيح محمد محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ش ع ب ة عن حبيب بن زيد عن مولاه لهم يقال لها ليلى عن جدته أ م ع م ا ر ة بنت كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه حتى يفرغوا أ و يشبعوا قال أ ب و عيسى و أ م ع م ا ر ة هي ج د ة حبيب بن زيد ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا علي بن مسهر عن ع ب ي د ة عن إ ب ر ا ه ي م عن ا ل أ س و د عن ع ا ئ ش ة قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر ف ي أ م ر ن ا بقضاء الصيام ولا ي أ م ر ن ا بقضاء ا ل ص ل ا ة قال أ ب و عيسى هذا هذا أهل بينهم معاذة عن عائشة أيضا والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أن الحائضة حديث حسن وقد عند روي عن عن نعلم أن على ت قال ص ي ابو م ولا تقضي قال أبو عيسى و ع ب ي د ة هو ا بن معتب الضبي الكوفي ي ك ن ا أ ب ا عبد الكريم حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي الوراق و أ ب و عمار الحسين بن ح ر ي ث قالا حدثنا يحيى بن سليم حدثني إ س م ا ع ي ل بن كثير قال سمعت عاصم ا بن لقيط ا بن ص ب ر ة عن أ ب ي ه قال قلت يا رسول الله أ خ ب ر ن ي عن الوضوء قال أ س ب غ الوضوء وخلل بين ا ل أ ص ا ب ع وبالغ في الاستنشاق إ ل ا أ ن تكون صائما قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كره أهل العلم للصائم وراوا ق د ك ه أهل ل ل ل ع ع م ا ص ل ل ص ئ م و و ر أ ان أ ذلك يفطره وفي الباب ما يقوي قولهم حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري حدثنا أ ي و ب بن واقد الكوفي عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا الا ب إ ذ ن ه م قال أ ب و عيسى هذا حديث منكر لا نعرف أ ح د ا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن ع ر و ة وقد روى موسى بن داود عن أ ب ي بكر المدني عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من هذا قال أ ب و عيسى وهذا حديث ضعيف أ ي ض ا و أ ب و بكر ضعيف عند المدني الحديث أهل وأبو بكر المدني ان ل ذ ي روى ع ج النبي ب بن عبد ر ا ل الفضل ه اسمه ب م ش ر وهو أوثق من هذا وأقدم حدثنا محمود هذا حدثنا من عن عن بن غ ل الرزاق الزهري المسيب النبي ا حدثنا أخبرنا عائشة ن عن عن بن عن عن أن عبد سعيد معمر وعروة أبي هريرة وعروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر ا ل أ و ا خ ر من رمضان حتى قبضه الله قال وفي الباب عن أ ب ي بن كعب و أ ب ي ليلى و أ ب ي سعيد و أ ن س وابن عمر قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة و ع ا ئ ش ة حديث حسن صحيح حدثنا ه ن ا د حدثنا أبو م عن ا و ي ة ع يحيى بن سعيد عن ع م ر ة عن ع ا ئ ش ة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ر ا د أ ن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه دخل في قال أ ب و عيسى وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمره عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا رواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمره مرسلا ورواه ا ل أ و ز ا ع ي وسفيان الثوري وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمره عن ع ا ئ ش ة والعمل على هذا الحديث عند بعض أ ه ل العلم يقولون إ ذ ا أ ر ا د الرجل أ ن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه وهو قول أ ح م د و إ س ح ا ق بن إ ب ر ا ه ي م وقال بعضهم إ ذ ا أ ر ا د أ ن يعتكف فلتغب ا له الشمس من ا ل ل ي ل ة التي يريد أ ن يعتكف فيها من الغد وقد قعد في معتكفه وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أ ن س حدثنا هارون بن إ س ح ا ق الهمداني حدثنا ع ب د ة بن سليمان عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة قال ت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر ا ل أ و ا خ ر من رمضان ويقول تحروا ل ي ل ة القدر في العشر ا ل أ و ا خ ر من رمضان وفي الباب عن عمر وأبي وجابر الباب بن عن عمر سمرة و ج ا ب بن عبد ر ا ل ل ه و ابو ن عمر ا ا ل ل ف ت ن بن عيسى ا ص م وأنس و أ ب ع وعبد عباس وعبادة ع ي أنيس الزبيري وأبي ي د وابن عباس وبلال أبو بن بكرة بن الله الصامت قال س حديث ع ا ئ ش ة حديث حسن صحيح وقولها يجاور يعني يعتكف و أ ك ث ر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال ا ل ت م س وروي ه ا ا في ل ع ش ا ل أ ا خ ر ف كل وطر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ل ي ل ة القدر أ ن ه ا ل ي ل ة إ ح د ى وعشرين و ل ي ل ة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين واخر ل ي ل ة من رمضان قال أ ب و عيسى قال الشافعي ك أ ن هذا عندي والله أ ع ل م أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما ي س أ ل عنه يقال له نلتمسها في ل ي ل ة كذا فيقول التمسوها في ل ي ل ة كذا قال الشافعي و أ ق و ى الروايات عندي فيها ل ي ل ة إ ح د ى وعشرين قال أ ب و عيسى وقد روي عن أ ب ي بن كعب أ ن ه كان يحلف أ ن ه ا ل ي ل ة سبع وعشرين ويقول أ خ ب ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلامتها فعددنا وحفظنا وروي عن أ ب ي ق ل ا ب ة أ ن ه قال ل ي ل ة القدر تنتقل في العشر الاواخر ب عن عن عن بهذا حدثنا واصل بن حدثنا حدثنا عبد واصل الأعلى الكوفي حدثنا أبو بكر عن عاصم عن زر قال قلت ل أ ب ي بن كعب أ ن ا علمت أ ب ا المنذر أ ن ه ا ل ي ل ة سبع وعشرين قال بلى أ خ ب ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا ل ي ل ة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع فعددنا وحفظنا والله مسعود وأنها وعشرين ابن أنها رمضان لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة سبع في ولكن كره أ ن يخبركم فتتكبوا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا حميد بن م س ع د ة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ع ي ي ن ة بن عبد الرحمن قال حدثني أ ب ي قال ذكرت ل ي ل ة القدر عند أ ب ي ب ك ر ة فقال ما أ ن ا ملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ا في العشر ا ل أ و ا خ ر ف إ ن ي سمعته يقول التمسوها في تسع يبقين أ و في سبع يبقين أ و في خمس يبقين أ و في ثلاث اواخر ليله قال وكان أبو بكرة في العشرين من بكرة يصلي رمضان ت في فإذا سائر السنة فإذا دخل العشر اجتهد دخل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أ ب ي إ س ح ا ق عن ه ب ي ر ة بن يريم عن علي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أ ه ل ه في العشر ا ل أ و ا خ ر من رمضان قال أ ب و عيسى هذا حدثنا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إ ب ر ا ه ي م عن ا ل أ س و د عن ع ا ئ ش ة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ا ل أ و ا خ ر ما لا يجتهد في غيرها قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن أ ب ي إ س ح ا ق عن نمير بن غريب عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ل غ ن ي م ة ا ل ب ا ر د ة الصوم في الشتاء قال أ ب و عيسى هذا حديث مرسل عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو والد روى والتوري إبراهيم عنه عامر القرشي الذي روى عنه شعبة حدثنا بن شعبة ختيبة حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن ا ل أ ش ج عن يزيد مولى س ل م ة بن ا ل أ ك و ع عن س ل م ة بن ا ل أ ك و ع قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه ف د ي ة طعام مسكين كان من أ ر ا د منا أ ن يفطر ويفتدي حتى نزلت ا ل آ ي ة التي بعدها فنسختها قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ويزيد هو ابن أ ب ي عبيد مولى س ل م ة بن ا ل أ ك و ع حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أ س ل م عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب أ ن ه قال أ ت ي ت أ ن س بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام ف أ ك ل فقلت له س ن ة قال س ن ة ثم ركب حدثنا محمد بن إ س م ا ع ي ل حدثنا سعيد بن أ ب ي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أ س ل م قال حدثني محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب قال أ ت ي ت أ ن س بن مالك في رمضان فذكر نحوه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن ومحمد بن جعفر و ا بن أ ب ي كثير هو مديني ث ق ة وهو أ خ و إ س م ا ع ي ل بن جعفر وعبد الله بن جعفر هو ا بن نجيح والد علي بن عبد الله المديني وكان يحيى بن معين يضعفه وقد ذهب بعض أ ه ل العلم إ ل ى هذا الحديث وقالوا للمسافر أ ن يفطر في بيته قبل أ ن يخرج وليس له أ ن يقصر ا ل ص ل ا ة حتى يخرج من جدار المدينه ة القرية أو و و قول إ س ح او ق بن إبراهيم بن ب الحنظلي حدثنا منيع حدثنا أحمد أ م ع القريه و مأمون ي طريف عمير ة عن سعد بن طريف عن عمير بن مأمون عن بن بن ا ح س ن بن علي ا ل س و ل الله صلى الله ل ع وسلم ت ح ف ة الصائم الدهن والمجمر قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب ليس إ س ن ا د ه بذاك لا نعرفه إ ل ا من حديث سعد بن طريف وسعد بن طريف يضعف ويقال عمير بن م أ م و م أ ي ض ا حدثنا يحيى بن موسى حدثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن محمد بن المنكدر عن ع ا ئ ش ة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس و ا ل أ ض ح ى يوم يضحي الناس قال أ ب و عيسى س أ ل ت محمدا قلت له محمد بن المنكدر سمع من ع ا ئ ش ة قال نعم يقول في حديثه سمعت ع ا ئ ش ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أ ب ي عدي قال أ ن ب ا ن ا حميد الطويل عن أ ن س بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر ا ل أ و ا خ ر من رمضان فلم يعتكف عام ا فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أ ن س بن مالك واختلف أ ه ل العلم في المعتكف إ ذ ا قطع اعتكافه قبل أ ن يتمه على ما نوى فقال بعض أ ه ل العلم إ ذ ا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء واحتجوا بالحديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف عشرا من شوال وهو قول مالك وقال بعضهم إ ن لم يكن عليه نذر اعتكاف أ و شيء أ و ج ب ه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه أ ن يقضي إ ل ا أ ن يحب ذلك اختيارا منه ولا يجب ذلك عليه وهو قول الشافعي قال الشافعي فكل عمل لك أ ن لا تدخل فيه ف إ ذ ا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أ ن تقضي إ ل ا الحج و ا ل ع م ر ة وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة حدثنا أ ب و مصعب المدني ق ر ا ء ة عن مالك بن أ ن س عن ابن شهاب عن ع ر و ة وعمره عن ع ا ئ ش ة أ ن ه ا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا اعتكف أ د ن ى إ ل ي ر أ س ه ف أ ر ج ل ه وكان لا يدخل البيت إ إلا ل ا ل ح ا ج ة ا ل إ ن س ا ن قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن ع ر و ة و ع م ر ة عن ع ا ئ ش ة ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن ع ر و ة عن ع م ر ة عن ع ا ئ ش ة والصحيح عن ع ر و ة و ع م ر ة عن ع ا ئ ش ة حدثنا بذلك ق ت ي ب ة حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ع ر و ة و ع م ر ة عن ع ا ئ ش ة والعمل على هذا عند أ ه ل العلم إ ذ ا اعتكف الرجل أ ن لا يخرج من اعتكافه إ إلا ل ا ل ح ا ج ة ا ل إ ن س ا ن واجتمعوا على هذا أ ن ه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول ثم اختلف أ ه ل العلم في ع ي ا د ة المريض وشهود ا ل ج م ع ة و ا ل ج ن ا ز ة للمعتكف فرأى وغيرهم المريضة أهل أصحاب أن صلى بعض النبي العلم عليه يعود الله وسلم من ويشيع ا ل ج ن ا ز ة ويشهد ا ل ج م ع ة إ ذ ا اشترط ذلك وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وقال بعضهم ليس له أ ن يفعل شيئا من هذا و ر أ و ا للمعتكف إ ذ ا كان في مصر يجمع فيه أ ن لا يعتكف إ ل ا في مسجد الجامع ل أ ن ه م كرهوا الخروج له من معتكفه إ ل ى ا ل ج م ع ة ولم يروا له أ ن يترك ا ل ج م ع ة فقالوا لا إلا الجامع لا لغير الإنسان لأن يحتاج قضاء حاجة يعتكف في يخرج معتكفه حتى مسجد من أن خ ر وقال ج حاجة ه لغير الإنسان ط ع عندهم ل ل ع ت ك ا ف هو و ق م احمد ل والشافعي وقال ك أ لا يعود المريض ة ولا يتبع ا ل ج ن ا ز ة على حديث ع ا ئ ش ة وقال إ س ح ا ق إ ن اشترط ذلك فله أ ن يتبع ا ل ج ن ا ز ة ويعود المريض حدثنا هند ا حدثنا محمد بن الفضيل عن د ا و د بن أ ب ي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أ ب ي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل ي بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في ا ل س ا د س ة وقام بنا في ا ل خ ا م س ة حتى ذهب شطر الليل فقلنا له يا رسول الله لو نفلتنا ب ق ي ة ليلتنا هذه فقال إ ن ه من قام مع ا ل إ م ا م حتى ينصرف كتب له قيام ل ي ل ة ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في ا ل ث ا ل ث ة ودعا أ ه ل ه ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له وما الفلاح قال السحور قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أ ه ل العلم في قيام رمضان ف ر أ ى بعضهم أ ن يصلي إ ح د ى و أ ر ب ع ي ن ر ك ع ة مع الويسر وهو قول أ ه ل ا ل م د ي ن ة والعمل على هذا عندهم ب ا ل م د ي ن ة و أ ك ث ر أ ه ل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ر ك ع ة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وقال الشافعي وهكذا أ د ر ك ت ببلدنا ب م ك ة يصلون عشرين ر ك ع ة وقال أ ح م د روي في هذا أ ل و ا ن ولم يقض فيه بشيء وقال إسحاق بل نختار احدى واربعين ر ك ع ة على ما روي عن ابي بن كعب واختار ا ب ن ا ل م واحمد ب ا واسحاق ر ك ل ص ل ا ة مع الامام في شهر رمضان واختار وحده وفي والنعمان وابن الشافعي ان يصلي الرجل وحده اذا كان قارئا وفي الباب عن عائشة والنعمان بن بشير وابن عباس حدثنا هناد حدثنا بشير الرحيم يصلي عن عبد بن حدثنا عن عبد الملك بن أ ب ي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أ ج ر ه غير أ ن ه لا ينقص من أ ج ر الصائم شيئا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن, الزهري عن ابي ل ز ه ر ي عن أ سلمة عن أبي ه ر ي ر ة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أ ن ي أ م ر ه م بعزيمه ويقول من قام رمضان إ ي م ا ن ا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم و ا ل أ م ر على ذلك ثم كان ا ل أ م ر كذلك في خ ل ا ف ة أ ب ي بكر وصدرا من خ ل ا ف ة عمر على ذلك وفي الباب عن ع ا ئ ش ة وقد روي هذا الحديث أ ي ض ا عن الزهري عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا ل ي ث بن سعد عن سعيد بن أ ب ي سعيد المخبري عن أ ب ي شريح العدوي أ ن ه قال ل ع م ر بن سعيد وهو يبعث البعوث إ ل ى م ك ة إ ئ ذ ن لي أ ي ه ا ا ل أ م ي ر أ ح د ث ك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أ ذ ن ا ي ووعاه قلبي و أ ب ص ر ت ه عيناي حين تكلم به أ ن ه حمد الله و أ ث ن ى عليه ثم قال إ ن م ك ة حرمها الله ولم يحرمها الناس ولا يحل ل م ر ء يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر أ ن يسفك فيها د م أ و ي ع ض ض بها ش ج ر ة ف إ ن أ ح د ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ف ق و ل له إ ن الله أ ذ ن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم ي أ ذ ن لك و إ ن م ا أ ذ ن لي فيه س ا ع ة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها ب ا ل أ م س وليبلغ الشاهد الغائب فقيل ل أ ب ي شريح ما قال لك ع م ر قال أ ن ا أ ع ل م منك بذلك يا أ ب ا شريح إ ن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا ب خ ر ب ة قال أبو عيسى ويروى ولا فارا أبو بخزية ويروى عيسى قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وابن عباس قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي شريح حديث حسن صحيح و أ ب و شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو وهو العدوي وهو الكعبي ومعنى قوله ولا فارا ب خ ر ب ة يعني ا ل ج ن ا ي ة يقول من جنى ج ن ا ي ة أ و أ ص ا ب دم ا ثم ل ج أ إ ل ى الحرم فإنه يقام عليه يقام ا ل حدثنا ح د قتيبه وابو سعيد الاشج قالا حدثنا ابو خالد الاحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب و ا ل ف ض ة وليس ل ل ح ج ة ا ل م ب ر و ر ة ثواب إ ل ا ا ل ج ن ة قال وفي الباب عن عمر وعامر بن ر ب ي ع ة و أ ب ي ه ر ي ر ة وعبد الله بن حبشي و أ م س ل م ة وجابر قال أ ب و عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود أحدثنا ابن أبي ابن عمر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 مولى ع ز ة ا ل أ ش ج ع ي ة حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا هلال بن عبد الله مولى ر ب ي ع ة بن عمرو بن مسلم الباهلي حدثنا أ ب و إ س ح ا ق الهمداني عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا و ر ا ح ل ة تبلغه إ ل ى بيت الله ولم يحج فلا عليه أ ن يموت يهوديا أ و نصرانيا وذلك أ ن الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إ ل ي ه سبيلا قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه وفي إ س ن ا د ه مقال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحله قال ابو عيسى هذا حدثنا ي ح س و ل ل عليه عند أهل ع عند م ابو ل ل الرجل إذا ملك زادا وراحلة ع م أن إذا زادا ج و عليه الحج إ ب ابن بعض قبل أبو ر ا الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم ه هو فيه أهل ي يزيد م تكلم من وقد حدثنا حفظه سعيد ا ل أ ش ج حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد ا ل أ ع ل ى عن أ ب ي ه عن أ ب ي البختري عن علي بن أ ب ي طالب قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إ ل ي ه سبيلا قالوا يا رسول الله أ ف ي كل عام فسكت فقالوا يا رسول الله في كل عام قال لا ولو قلت نعم لوجبت ف أ ن ز ل الله يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا ت س أ ل و ا عن أ ش ي ا ء إ ن تبد لكم تسؤكم قال وفي الباب عن ابن عباس و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى حديث علي حديث حسن غريب واسم أ ب ي البختري سعيد بن أ ب ي عمران وهو سعيد بن فيروز حدثنا عبد الله بن أ ب ي زياد الكوفي حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أ ب ي ه عن جابر بن عبد الله أ ن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل أ ن يهاجر و ح ج ة بعدما هاجر ومعها عمره فساق ث ل ا ث ة وستين بدنه وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل ل أ ب ي جهل في أ ن ف ه ب ر ة من ف ض ة فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل ب د ن ة ب ب ض ع ة فطبخت وشرب من مرقها قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إ ل ا من حديث زيد بن حباب و ر أ ي ت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أ ب ي زياد قال و س أ ل ت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أ ب ي ه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم و ر أ ي ت ه لم يعد هذا الحديث محفوظا وقال إ ن م ا يروى عن الثوري عن أ ب ي إ س ح ا ق عن مجاهد مرسلى حدثنا إ س ح ا ق بن منصور حدثنا حبان بن هلال حدثنا همام حدثنا ق ت ا د ة قال قلت ل أ ن س بن مالك كم حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ح ج ة و ا ح د ة واعتمر أ ر ب ع عمر ع م ر ة في ذي ا ل ق ع د ة و ع م ر ة ا ل ح د ي ب ي ة و ع م ر ة مع حجته وعمره الجرانه ع اذ قسم غنيمه حنين قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحبان بن هلال وابو حبيب البصري هو جليل ثقه والثقه يحيى بن سعيد القطان حدثنا قتيبه حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمه عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أ ر ب ع عمر ع م ر ة ا ل ح د ي ب ي ة و ع م ر ة ا ل ث ا ن ي ة من قابل و ع م ر ة القضاء في ذي ا ل ق ع د ة و ع م ر ة ا ل ث ا ل ث ة من ا ل ج ع ر ا ن ة و ا ل ر ا ب ع ة التي مع حجته قال وفي الباب عن أ ن س وعبد الله بن عمرو وابن عمر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب وروى ابن ع ي ي ن ة هذا الحديث عن عمر بن دينار عن عكرمه ان النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن جعفر بن محمد عن أ ب ي ه عن جابر بن عبد الله قال لما أ ر ا د النبي صلى الله عليه وسلم الحج أ ذ ن في الناس فاجتمعوا فلما أ ت ى البيداء أ ح ر م قال وفي الباب عن ابن عمر و أ ن س والمسور بن م خ ر م ة قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا حاتم بن إ س م ا ع ي ل عن موسى بن ع ق ب ة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في الصلاة في ذبر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف أ ح د ا رواه غير عبد السلام بن حرب وهو الذي يستحبه أ ه ل العلم أن ي حدثنا ر الرجل م في ب ر الصلاة ح د أ ب و مصعب ق ر ا ء ة عن مالك بن أ ن س عن عبد الرحمن بن القاسم عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ف ر د الحج قال وفي الباب عن جابر وابن عمر قال أ ب و عيسى حديث ع ا ئ ش ة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم وروي عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ف ر د الحج و أ ف ر د أ ب و بكر وعمر وعثمان حدثنا بذلك ق ت ي ب ة حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بهذا قال أ ب و عيسى وقال الثوري إ ن أ ف ر د ت الحج فحسن و إ ن قرنت فحسن و إ ن تمتعت فحسن وقال الشافعي مثله وقال أ ح ب إ ل ي ن ا ا ل إ ف ر ا د ثم التمتع ثم القران حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن أ ن س قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك ب ع م ر ة وحجه قال وفي الباب عن عمر وعمران بن حصين قال أ ب و عيسى حديث أ ن س حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أ ه ل العلم إ ل ى هذا واختاروه من أ ه ل ا ل ك و ف ة وغيرهم حدثنا أبي موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الله بن إدريس المثنى بن بن عن ليث عن طاوس عن ابن وعثمان الله طاوس عباس قال تمتع رسول الله صلى الله أبي وأبو بكر ليث عليه موسى تمتع وسلم وعمر رسول صلى وأول معاوية من نهى عنها、معاوية. حدثنا ق ت ي ب ة عن مالك بن أ ن س عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أ ن ه سمع سعد بن أ ب ي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع ب ا ل ع م ر ة إ ل ى الحج فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك إ ل ا من جهل أ م ر الله فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أ خ ي فقال الضحاك بن قيس ف إ ن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه قال هذا حديث صحيح حدثنا عبد بن حميد أ خ ب ر ن ي يعقوب بن إ ب ر ا ه ي م بن سعد حدثنا أ ب ي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب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 أم أمر وسلم رسول الله صلى الله عليه ف قال الرجل بل أمر ر س وفي ل الله صلى الله عليه وسلم ق لقد ا صنعها رسول الله صلى الله ل رسول صلى ل ع ه وسلم ق الباب وفي ا ل عن علي وعثمان وجابر وسعد و أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر وابن عمر قال أ ب و عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وقد اختار قوم اختار العلم من أهل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع ب ا ل ع م ر ة والتمتع أ ن يدخل الرجل ب ع م ر ة في أ ش ه ر الحج ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي ف إ ن لم يجد صام ث ل ا ث ة أ ي ا م في الحج و س ب ع ة إ ذ ا رجع إ ل ى أ ه ل ه ويستحب للمتمتع إ ذ ا صام ث ل ا ث ة أ ي ا م في الحج أ ن يصوم العشر ويكون آ خ ر ه ا يوم ع ر ف ة ف إ ن لم يصم في العشر صام أ ي ا م التشريق في خ و ل بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر و ع ا ئ ش ة وبه يقول مالك والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق وقال بعضهم لا يصوم أ ي ا م التشريق وهو قول أ ه ل ا ل ك و ف ة قال أ ب و عيسى و أ ه ل الحديث يختارون التمتع ب ا ل ع م ر ة في الحج وهو قول الشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م عن أ ي و ب عن نافع عن ابن عمر أ ن ت ل ب ي ة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إ ن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك قال وفي الباب عن ابن مسعود وجابر و ع ا ئ ش ة وابن عباس و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق قال الشافعي و إ ن زاد في ا ل ت ل ب ي ة شيئا من تعظيم الله فلا ب أ س إ ن شاء الله و أ ح ب إ ل ي أ ن يقتصر على ت ل ب ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي و إ ن م ا قلنا لا ب أ س ب ز ي ا د ة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر وهو حفظ ا ل ت ل ب ي ة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله لبيك والرغباء إ ل ي ك والعمل حدثنا قتيبة حدثنا الحمدى عن نافع عن ابن أنه فانطلق إن قتيبا اللهم لا فيقول ليس يهل لبيك لبيك شريك لبيك أهل لك عمر والنعمة والملك لا شريك لك لك شريك قال وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبيه ة رسول ل ل ا صلى الله عليه وسلم وكان يزيد من عنده يزيد في من أ ث رسول تلبية ر الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل قال وسعديك في يديك هذا حديث حسن صحيح حدثنا ي ح س صحيح ح د ن محمد بن رافع حدثنا ابن أ ب ي فديك وحدثنا إ س ح ا ق بن منصور أ خ ب ر ن ا ابن أ ب ي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أ ب ي بكر الصديق أ ن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أ ي الحج أ ف ض ل قال ا ل ع ج والثج حدثنا هناد حدثنا إ س م ا ع ي ل بن عياش عن ع م ا ر ة بن غ ز ي ة عن أ ب ي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إ ل ا لبى من عن يمينه أ و عن شماله من حجر أ و شجر أ و مدر حتى تنقطع ا ل أ ر ض منها هنا وها هنا حدثنا الحسن ا ل محمد الزعفراني وعبد الرحمن بن ز ع ف ر ا ن ي و ع ب د الأسود الرحمن ا ل عمر ر بن أبو ب ص ي قالا ح د ث ن ا ع بن ي د ة ب حميد عن ع م ا ر ة بن غ ز ي ة عن أ ب ي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث إ س م ا ع ي ل بن عياش قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي بكر حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث ابن أ ب ي فديك عن الضحاك بن عثمان ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن نعيم الحديث الصحان سعيد عبد ثرد بن بن بن يربوع أبيه أبو نعيم الطحان ضرار بن عن عن هذا وروا ضرار غير ه ذ ا ا ل ح د ي ث عن ابو ن عن عن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي عبد ب فديك سعيد ي محمد الضحاك ر عيسى عن أ ب عن عن عليه النبي أبي بكر عن النبي صلى الله صلى و ل قال م وأخطأ أبو فيه ي ضرار ع س سمعت أ ح م د بن الحسن ي قال و ل ق أ ح م د بن حنبل من قال في هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أ ب ي ه فقد أ خ ط أ قال وسمعت محمدا يقول وذكرت له حديث ضرار بن ص ر د عن ابن أ ب ي فديك فقال هو خ ط أ فقلت قد رواه غيره عن ابن أ ب ي فديك أ ي ض ا مثل روايته فقال لا شيء إ ن م ا رووه عن ابن أ ب ي فديك ولم يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن و ر أ ي ت ه يضعف ضرار بن سرد والعج هو رفع الصوت ب ا ل ت ل ب ي ة والثج هو نحر البدن حدثنا أحمد حدثنا محمد حزم الرحمن الحارث عبد عبد عبد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن ابن بن بن عن بن بن بن بن الله الملك هشام أبي أبي عمر بكر بكر وهو عن خلاد بن السائب بن خلاد عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ت ا ن ي جبريل ف أ م ر ن ي أ ن امر أ ص ح ا ب ي أ ن يرفعوا أ ص و ا ت ه م ب ا ل إ ه ل ا ل و ا ل ت ل ب ي ة قال وفي الباب عن زيد بن خالد و أ ب ي ه ر ي ر ة وابن عباس قال أبو أبيه عيسى عن حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح والصحيح هو عن خلاد بن السائب عن أبيه وهو أبيه الله الله سويدن يعقوب عن عن عن عبد عبد بن بن ابن بن الأنصري حدثنا بن حدثنا خلاد خلاد خلاد السائب السائب المدني زياد أبي بن عن, ابن أبي الزناد عن ابيه ن أ ب الزناد عن أ ب ي عن خ ا ر ج ة ا بن زيد بن ثابت عن أ ب ي ه أ ن ه ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد ل إ ه ل ا ل ه واغتسل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب وقد استحب قوم من أ ه ل العلم الاغتسال عند ا ل إ ح ر ا م وبه يقول الشافعي حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م عن أ ي و ب عن نافع عن ابن عمر أ ن رجلا قال من أ ي ن نهل يا رسول الله قال يهل أ ه ل ا ل م د ي ن ة من ذي ا ل ح ل ي ف ة و أ ه ل الشام من ا ل ج ح ف ة و أ ه ل نجد من قرن قال, ويقولون وأهل من يلملم قال وفي ي اليمني ق قال و و وأهل و ل يلملم ن من الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن ع م ر قال أبو عيسى حديث ابو ك ر ي ب حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أ ب ي زياد عن محمد بن علي عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ل أ ه ل المشرق العقيق قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن ومحمد بن علي هو أ ب و جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أ ب ي طالب حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أ ن ه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا ت أ م ر ن ا أ ن نلبس من الثياب في الحرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ت ل ب س ا ل ق م ص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إ ل ا أ ن يكون أ ح د ليست له نعلان فيلبس الخفين وليقطعهما ما أ س ف ل من الكعبين ولا ت ل ب س شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب ا ل م ر أ ة الحرام ولا تلبس القفازين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أ ه ل العلم حدثنا أ ح م د بن ع ب د ة الضبي البصري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا أ ي و ب حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المحرم إ ذ ا لم يجد ا ل إ ز ا ر فليلبس السراويل و إ ذ ا لم يجد النعلين فليلبس الخفين حدثنا قتيبة حماد د ث ن ا ح بن زيد عن ع م ر نحوه قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم قالوا إ ذ ا لم يجد المحرم ا ل إ ز ا ر لبس السراويل و إ ذ ا لم يجد النعلين لبس الخفين وهو قول أ ح م د وقال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا النعلين الخفين وليقطعهما الكعبين وهو قول سفيان الثوري والشافعي وبه يقول مالك حدثنا لم فليلبس أسفل قول يقول من يجد قتيبة وبه وهو حدثنا عبد الله بن ادريس عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن يعلى بن ا م ي ة قال ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابيا قد احرم وعليه جبه فامره ان ينزعها نحوه بمعناه وهذا أصح وفي الحديث وهذا وفي قال ص ة ق أ ب و عيسى هكذا رواه ق ت ا د ة والحجاج بن أ ر ط ا ة وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أ م ي ة والصحيح ما ر و ا عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عبد الملك بن أ ب ي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فوائق يقتلن في الحرم ا ل ف أ ر ة والعقرب والغراب والحديى والكلب العقور قال وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي سعيد وابن عباس قال أ ب و عيسى حديث ع ا ئ ش ة حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا يزيد بن أ ب ي زياد عن ابن أ ب ي نعم عن أ ب ي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل العادي المحرم السبع العادي والكلب ا ل ع قال و و ر ف أ ر ة و ابو ل ع ق ر ا والغراب قال ل ح د أ ة أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أ ه ل العلم قالوا المحرم يقتل السبع العادي وهو قول سفيان الثوري والشافعي وقال الشافعي كل سبع عدى على الناس أ و على دوابهم ف ل ل م حدثنا ر م قتله ح ق ت ي ب ة حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم قال وفي الباب عن أ ن س وعبد الله بن ب ح ي ن ة وجابر قال أ ب و عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أ ه ل العلم في ا ل ح ج ا م ة للمحرم قالوا لا يحلق شعرا وقال مالك لا يحتجم المحرم إ ل ا من ض ر و ر ة وقال سفيان الثوري والشافعي لا ب أ س أ ن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا إ س م ا ع ي ل بن عليه حدثنا أ ي و ب عن نافع عن نبيه بن وهب قال أ ر ا د ابن معمر أ ن ينكح ابنه فبعثني إ ل ى أ ب ا ن ا بن عثمان وهو أ م ي ر الموسم ب م ك ة ف أ ت ي ت ه فقلت إ ن أ خ ا ك يريد أ ن ينكح ابنه ف أ ح ب أ ن يشهدك ذلك قال لا أ ر ا ه إ ل ا أ ع ر ا ب ي ا جافيا إ ن المحرم لا ينكح ولا ينكح أ و كما قال ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه وفي الباب عن أ ب ي رافع وميمونه قال أ ب و عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أ ب ي طالب وابن عمر وهو قول بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق لا يرون أ ن يتزوج المحرم قالوا ف إ ن نكح فنكاحه باطل حدثنا ق ت ي ب ة أ خ ب ر ن ا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ر ب ي ع ة بن أ ب ي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أ ب ي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو ح ل ا ل و ب ن ابو ه ا عيسى هذا حديث حسن ولا نعلم أ ح د ا أ س ن د ه غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعه ة ربيعة وروا يسار مالك سليمان النبي صلى ل ل بن بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج م ي م و ن ة وهو حلال رواه مالك مرسلى قال ورواه أ ي ض ا سليمان بن بلال عن ر ب ي ع ة مرسلى قال أ ب و عيسى وروي عن يزيد بن ا ل أ ص م عن م ي م و ن ة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال ويزيد بن ا ل أ ص م هو ابن أ خ ت م ي م و ن ة حدثنا حميد بن م س ع د ة البصري حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن ع ك ر م ة عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج م ي م و ن ة وهو محرم قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة قال أ ب و عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة سفيان حدثنا قتيبه حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم حدثنا قتيبه حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار قال سمعت ابا الشعساء يحدث عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج م ي م و ن ة وهو محرم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و ا ل ش ع ث ا ء اسمه جابر بن زيد واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم م ي م و ن ة ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق م ك ة فقال بعضهم تزوجها حلالا وظهر أ م ر تزويجها وهو م ح ر م ث م ب ن ا ب ه اسحاق وهو حلال ب ر طريق مكة وماتت ميمونة بسرف ف في ة مكة ميمونة وماتت ي ث ب ن بها بسرف الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بسرف حدثنا ا رسول وسلم س ودفنت صلى ح إ بن منصور أ خ ب ر ن ا وهب بن جرير حدثنا أ ب ي قال سمعت أ ب ا ف ز ا ر ة يحدث عن يزيد بن ا ل أ ص م عن م ي م و ن ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا وماتت بسرف ودفناها في ا ل ظ ل ة التي ب ن ا بها فيها قال أبو عيسى ه ذ ابو حديث ي غ ر ر غير و واحد ا هذا الحديث عيسى ن ز ي د بن الأصم م ر ل رسول الله ل ا أن ص الله عليه وسلم تزوج ميمونة تزوج وهو、حلال. حدثنا ل ل ا ح خ ت ي ب ة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أ ب ي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال و أ ن ت م حرم ما لم تصيدوه أ و يصد لكم قال وفي الباب عن أ ب ي ق ت ا د ة و ط ل ح ة قال أبو عيسى حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا عن جابر والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم لا يرون بالصيد لمحرم ب أ س ا إ ذ ا لم يصطده أ و لم يصطد من أ ج ل ه قال الشافعي هذا أ ح س ن حديث روي في هذا الباب و أ ق ي س والعمل على هذا وهو قول أ ح م د و إ س ح ا ق حدثنا ق ت ي ب ة عن مالك بن أ ن س عن أ ب ي النضر عن نافع مولى أ ب ي ق ت ا د ة عن أ ب ي ق ت ا د ة أ ن ه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إ ذ ا كان ببعض طريق م ك ة تخلف مع أ ص ح ا ب له محرمين وهو غير محرم ف ر أ ى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ف س أ ل أ ص ح ا ب ه أ ن يناولوه صوته ف أ ب و ا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 في حمار الوحش مثل حديث أ ب ي النضر غير أ ن في حديث زيد بن أ س ل م أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أ ن ا بن عباس أ خ ب ر ه أ ن الصعب بن ج ث ا م ة أ خ ب ر ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به ب ا ل أ ب و ا ء أ و بودان ف أ ه د ى له حمارا وحشيا فرده عليه فلما ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه من الكراهيه فقال إ ن ه ليس بنا رد عليك ولكنا ن حرم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حسن هذا وقد ذهب قوم من أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إ ل ى هذا الحديث وكرهوا اكل الصيد للمحرم وقال الشافعي إ ن م ا وجه هذا الحديث عندنا إ ن م ا رده عليه لما ظن أ ن ه صيد من أ ج ل ه وتركه على التنزه وقد روى بعض اصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال أ ه د ى له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ قال وفي الباب عن علي وزيد بن أ ر ق م حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا وكيع عن حماد بن سلمه عن أ ب ي المهزم عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أ و عمره فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه ب ص ي ا ط ن ا وعصينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه ف إ ن ه من صيد البحر قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث أ ب ي المهزم عن أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب و المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه ش ع ب ة وقد رخص قوم من أ ه ل العلم للمحرم أ ن يصيد الجراد ة و ي أ ك ل ه و ر أ ى بعضهم عليه صدقه اذا اصطاده و أ ك ل ه حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م أ خ ب ر ن ا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أ ب ي عمار قال قلت لجابر الضبع أ ص ي د هي قال نعم قال قلت آ ك ل ه ا قال نعم قال قلت أ ق ا ل ه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد وروى جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر وحديث ابن جريج أ ص ح وهو قول أ ح م د و إ س ح ا ق والعمل على هذا الحديث عند بعض أ ه ل العلم في المحرم إ ذ ا أ ص ا ب ضبعا ان عليه الجزاء حدثنا يحيى بن موسى حدثنا هارون بن صالح البلخي حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أ س ل م عن أ ب ي ه عن ابن عمر قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخوله م ك ة بفخ قال أ ب و عيسى هذا حديث ح غير م ف وعبد ظ والصحيح ما روى ما ا ن ف عن ا ن أنه كان عمر يغتسل ل خ و وبه يقول ل مكة وعبد الرحمن ش ا الاغتسال ا ف ع وعبد ي يستحب لدخول ل مكة بن زيد بن أ س ل م ضعيف في الحديث ضعفه أ ح م د بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا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 حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم دخل م ك ة نهارا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا ش ع ب ة عن أ ب ي ق ز ع ة الباهلي عن المهاجر المكي قال سئل الله الرجل البيت جابر ايرفع اذا بن عبد الله أيرفع الرجل يديه إذا رأى يديه ف قال ح ج ج ن ابو مع ا ل ن ي عليه صلى الله س ل م فكنا ف ن عيسى ل قال ه ابو ع رفع اليدين عند ر ؤ ي ة البيت انما نعرفه من حديث ش ع ب ة عن ابي ق ز ع ة وابو ق ز ع ة اسمه سويد بن حجير حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آ د م أ خ ب ر ن ا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أ ب ي ه عن جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم م ك ة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أ ر ب ع ة ثم أ ت ى المقام فقال واتخذوا من مقام إ ب ر ا ه ي م مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أ ت ى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إ ل ى الصفا أ ظ ن ه قال إ ن الصفا و ا ل م ر و ة من شعائر الله قال وفي الباب عن ابن عمر قال أ ب و عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ه ل العلم م حدثنا علي بن علي خ ش ر أ خ ب ر ن ا عبد الله بن وهب عن مالك بن أ ن س عن جعفر بن محمد عن أ ب ي ه عن جابر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إ ل ى الحجر ث ل ا ث ة ومشى أ ر ب ع ة قال وفي الباب عن ابن عمر قال أ ب و عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ه ل العلم قال الشافعي إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ترك فقد وقال ل عليه وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة ا وإذا فيما شيء في يرمل لم ب ي و ق بعض أ ه ل العلم ليس على أ ه ل م ك ة رمل ولا على من أ ح ر م منها حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا سفيان ومعمر عن ابن خ ث ي م عن أ ب ي الطفيل قال كنت بركن ابن استلمه مع ومعاوية يمر عباس لا إلا ف قال له ابو ب عباس النبي البيت الباب ن إن يكن والركن اليماني من عن عليه معاوية عمر الله إلا الحجر الأسود والركن فقال مهجورا قال وسلم يستلم ليس صلى لم قال شيء وفي أ عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن أكثر أهل لا يستلم إلا ل ا حدثنا ج ر ا ل أ س و والركن اليماني ح د محمود بن غيلان حدثنا ق ب ي ص ة عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن أبيه أن ابيه ل ن صلى ل ل ا عليه مطبع وعليه برد. قال أبو عيسى وسلم بالبيت قال الثوري حديث جريج هذا أبو طاف ابن برد عن ولا نعرفه إ ل ا من حديثه وهو حديث حسن صحيح وعبد الحميد هو ابن ج ب ي ر ة ا بن ش ي ب ة عن ابن يعلى عن أ ب ي ه وهو يعلى بن أ م ي ة حدثنا هند ا حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن إ ب ر ا ه ي م عن عابس بن ربيعه قال ر أ ي ت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول إ ن ي أ ق ب ل ك و أ ع ل م أ ن ك حجر ولولا أني رأيت رسول وسلم الله صلى الله عليه أني رأيت ي قال ب أقبلت ل لم ك ق وفي الباب عن أ ب ي بكر وابن عمر قال أ ب و عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة حدثنا حماد د ن ا ح بن زيد عن الزبير بن عربي أ ن رجلا س أ ل ابن عمر عن استلام الحجر فقال ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ي و قال الرجل أ ر أ ي ت إ ن غلبت عليه أ ر أ ي ت إ ن زوحمت فقال ابن عمر اجعل أ ر أ ي ت باليمن ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال وهذا هو زبير بن عربي روى وزبير كوفي عنه حماد أبا زبير زيد وزبير بن عربي بن بن عربي يكنى أبا سلمة سمع من أ ن س بن مالك وغير واحد من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه سفيان الثوري وغير واحد من ا ل ا ئ م ة قال أ ب و عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند أ ه ل العلم يستحبون تقبيل الحجر ف إ ن لم يمكنه ولم يصل اليه استلمه بيده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 فصلى خلف المقام ثم أ ت ى الحجر فاستلم ثم قال ن ب د أ بما ب د أ الله به ف ب د أ بالصفا و ق ر أ إ ن الصفا و ا ل م ر و ة من شعائر الله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ه ل العلم أ ن ه ي ب د أ بالصفا قبل ا ل م ر و ة ف إ ن ب د أ ب ا ل م ر و ة قبل الصفا لم يجزه و ب د أ بالصفا واختلف أ ه ل العلم فيمن طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروه حتى رجع فقال بعض أ ه ل العلم إ ن لم يطف بين الصفا والمروه حتى خرج من م ك ة ف إ ن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروه و إ ن لم يذكر حتى أ ت ى بلاده أ ج ز ا ه وعليه دم وهو قول سفيان الثوري وقال ه و و ل س ف ي ن ا ث و وقال ر ي بعضهم إ ن ترك الطواف بين الصفا و ا ل م ر و ة حتى رجع إ ل ى بلاده ف إ ن ه لا يجزيه وهو قول الشافعي قال الطواف بين الصفا و ا ل م ر و ة واجب لا يجوز الحج إ ل ا به حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا سفيان بن عيينه عن ع م ر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال فإنما وبين المشركين وسلم والمروة الله الله بالبيت الصفى سعى رسول الله صلى الله عليه صلى ليري المشركين قوته قال و ت ه ق وفي الباب عن ع ا ئ ش ة وابن عمر وجابر قال أ ب و عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أ ه ل العلم أ ن يسعى بين الصفا و ا ل م ر و ة ف إ ن لم يسع ى ومشى والمروة بين الصفى والمروة ر أ و ه جائزه حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال ر أ ي ت ابن عمر يمشي في السعي فقلت له أ ت م ش ي في السعي بين الصفا و ا ل م ر و ة قال لئن سعيت لقد ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى ولئن مشيت لقد ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا أبو قال هذا شيخ كبير قال أبو عيسى حدثنا ي ح س صحيح وروي عن سعيد بن جبير عن عن بن بشر ن نحوه حدثنا عمر ب بن هلال الصواف البصري حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن ع ك ر م ة عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فإذا انتهى إلى إليه انتهى الركن أشار إليه قال وفي الباب عن جابر وأبي الطفيل وأم سلمة قال ابو ل ا جابر ب عن أ وأم أبو ب ي الطفيل قال سلم عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أ ه ل العلم أ ن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا و ا ل م ر و ة راكبا إ ل ا من عذر وهو قول الشافعي حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا يحيى ح بن يمان عن شريك عن ا شريك أبي إ س قال عن عبد ل ه بن سعيد بن ب سعيد ي ج رسول عن أبي عن ع ابن أبي ب ا قال قال ر س الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت خمسين م ر ة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أ م ه قال وفي الباب عن أ ن س وابن عمر قال أ ب و عيسى حديث ابن عباس حديث غريب س أ ل ت محمدا عن هذا الحديث فقال إ ن م ا يروى هذا عن ابن عباس قوله احدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن أ ي و ب السختياني قال كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير أ ف ض ل من أ ب ي ه ولعبد الله أ خ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير وقد ر و ا عنه أ ي ض ا حدثنا أ ب و عمار وعلي بن خشرم قالا حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن أ ب ي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا ت م ن ع أ ح د ا طاف بهذا البيت وصلى أ ي ه س ا ع ة شاء من ليل أ و نهار وفي الباب عن ابن عباس و أ ب ي ذر قال أ ب و عيسى حديث جبير حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الله بن أ ب ي نجيح عن عبد الله بن باباها أ ي ض ايضا وقد اختلف أهل العلم أهل ف الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة فقال بمكة بعد وبعد ب ع ه م ل بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح والطواف العصر وهو قول الشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال بعضهم إ ذ ا طاف بعد العصر لم يصل حتى تغرب الشمس واحتجوا ك ك ذ ل إن ط ف بعد ب صلاة ص ل ا أيضا يصل لم ح ى تطلع ت الشمس ا و ح بحديث عمر أ ن ه طاف بعد ص ل ا ة الصبح فلم يصل وخرج من م ك ة حتى نزل بذي ط و ن فصلى بعدما طلعت الشمس وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أ ن س أ خ ب ر ن ا أ ب و مصعب المدني ق ر ا ء ة عن عبد العزيز بن عمران عن جعفر بن محمد عن أ ب ي ه عن جابر بن عبد الله أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ق ر أ في ركعتي الطواف بسورتي ا ل إ خ ل ا ص قل يا أ ي ه ا الكافرون وقل هو الله أحد ح د ث ن احد هناد ث ن عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يستحب أن ا وكيع أبيه يستحب ي جعفر محمد قال ر ركعتي أ في ط و ابو ف ق ل ل يا أيها ا ا ك ف ر ن وقل هو أبو قال الله أحد قال أبو عيسى وهذا أ ص ح من حديث عبد العزيز بن عمران وحديث جعفر بن محمد عن ابيه في هذا أصح من حديث جعفر محمد عن, أبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث حدثنا علي بن خشرم أ خ ب ر ن ا سفيان بن ع ي ي ن ة عن أ ب ي إ س ح ا ق عن زيد بن أ ث ي ع قال س أ ل ت علي ب أ ي شيء ب ع ث قال باربع لا يدخل ا ل ج ن ة إ ل ا نفس م س ل م ة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إ ل ى مدته ومن لا م د ة له ف أ ر ب ع ة أ ش ه ر قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى حديث علي حديث حسن حدثنا ابن أ ب ي عمر ونصر بن علي قالا حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن أ ب ي إ س ح ا ق نحوه وقالا زيد بن يثيع وهذا اصح قال أ ب و عيسى وشعبه وهما فيه فقال زيد بن أ ث ي ل حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا وكيع عن إ س م ا ع ي ل بن عبد الملك عن ابن أ ب ي م ل ي ك ة عن ع ا ئ ش ة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس فرجع إ ل ي وهو حزين فقلت له فقال إ ن ي دخلت ا ل ك ع ب ة ووددت أ ن ي لم أ ك ن فعلت إ ن ي أ خ ا ف أ ن أ ك و ن أتعبت أمتي من بعدي من قال أبو عيسى ه ذ ابن حديث حسن صحيح حدثنا ي ق ت ة ح د ث ا حمياد بن زيد عن عمر بن عباس ن عمر ن ن د ي ر عمر عن عن عليه ابن أن النبي بلال الله عليه وسلم صلى و لم صلى ف يصل جوف الكعبة قال ابن عباس لم ي ي ولكنه كبر قال وفي الباب عن أ س ا م ة بن زيد والفضل بن عباس وعثمان ا ل ل ف ض بن ب ا س و ع بن ط ل ح ة و ش ي ب ة بن عثمان قال أ ب و عيسى حديث بلال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أ ك ث ر أ ه ل العلم لا يرون ب ا ل ص ل ا ة في ا ل ك ع ب ة ب أ س ا وقال مالك بن أ ن س لا ب أ س ب ا ل ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة في ا ل ك ع ب ة وكره أ ن تصلى ا ل م ك ت و ب ة في ا ل ك ع ب ة وقال شافعي لا ب أ س أ ن ت ص ل ا ل م ك ت و ب ة والتطوع في ا ل ك ع ب ة ل أ ن حكم ا ل ن ا ف ل ة و ا ل م ك ت و ب ة في ا ل ط ه ا ر ة و ا ل ق ب ل ة سواء حدثنا محمود حدثنا إسحاق حدثني داود الأسود يزيد بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير قال له حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين يعني الزبير قال بما عائشة فقال أم أبو شعبة أبي تفضي إليك له حدثتني أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا أ ن قومك ح د ي ث عهد ب ا ل ج ا ه ل ي ة لهدمت ا ل ك ع ب ة وجعلت لها بابين قال فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ع ل ق م ة بن أ ب ي ع ل ق م ة عن أ م ه عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة قالت كنت أ ح ب أ ن أ د خ ل البيت ف أ ص ل ي فيه ف أ خ ذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ف أ د خ ل ن ي الحجر فقال صلي في الحجر إ ن أ ر د ت دخول البيت ف إ ن م ا هو ق ط ع ة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنوا ل ك ع ب ة فأخرجوه من البيت قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وعلقمه بن ابي علقمه هو علقمه بن بلال حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر ا ل أ س و د من ا ل ج ن ة وهو أ ش د بياضا من اللبن فسودته آدم خطايا بني آدم قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا يزيد بن زريع عن رجاء أ ب ي يحيى قال سمعت مسافعا الحاجب قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت ا ل ج ن ة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما ل أ ض ا ء ت ا ما بين المشرق والمغرب قال أ ب و عيسى هذا يروى عن عبد الله بن ع م ر موقوفا قوله وفيه عن أ ن س أ ي ض ا وهو حديث غريب حدثنا أ ب و سعيد ا ل أ ش ج حدثنا عبد الله بن ا ل أ ج ل ح عن إ س م ا ع ي ل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب م ن ا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إ ل ى عرفات قال أ ب و عيسى و إ س م ا ع ي ل بن مسلم قد تكلموا فيه من قبل حفظه حدثنا أ ب و سعيد ا ل أ ش ج حدثنا عبد الله بن ا ل أ ج ل ح عن الحكم أ ع عن م ش ا ل عن مقسم عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا إ ل ى عرفات قال وكان في الباب عن عبد الله بن الزبير و أ ن س قال أ ب و عيسى حديث المدني علي مقسم قال عن عباس ابن بن قال يحيى قال ش ع ب ة لم يسمع الحكم من مقسم إ ل ا خ م س ة أ ش ي ا ء وعدها وليس هذا الحديث فيما عد ش ع ب ة حدثنا يوسف بن عيسى ومحمد بن أ ب ا ن قالا حدثنا وكيع عن إ س ر ا ئ ي ل عن إ ب ر ا ه ي م بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أ م ه م س ي ك ة عن ع ا ئ ش ة قالت قلنا يا رسول الله أ ل ا نبني لك بيتا يظلك ب م ن ا قال لا م ن ا مناخ من سبق قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص عن إ س ر ا ئ ي ل عن أ ب ي إ س ح ا ق عن ح ا ر ث ة بن وهب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنا آ م ن ما كان الناس و أ ك ث ر ه ركعتين قال وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر و أ ن س قال أ ب و عيسى حديث ح ا ر ث ة بن وهب حديث حسن صحيح وروي عن ابن مسعود أ ن ه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ب م ن ا ركعتين ومع أ ب ي بكر ومع عمر وقد م عثمان ركعتين صدرا من إمارته ع صدرا ركعتين و اختلف أ ه ل العلم في تقصير ا ل ص ل ا ة ب م ن ا ل أ ه ل م ك ة فقال بعض أ ه ل العلم ليس ل أ ه ل م ك ة أ ن يقصروا ا ل ص ل ا ة ب م ن ا إ ل ا من كان ب م ن ا مسافرا وهو قول ابن جريج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد ا ل ق ط ا ن والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن الصلاة بمنا وهو قول الأوزاعي ومالك ل بمنا وسفيان ا بأس بن عيينة وعبد أن وهو مكة عيينة يخصر ر حدثنا م م ن بن ه ي ح د قتيبة حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن عمرو بن دينار عن عمر بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال أ ت ا ن ا ابن مربع ا ل أ ن ص ا ر ي ونحن وقوف بالموقف مكانا يباعده ع م ر فقال إ ن ي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ي ك م يقول كونوا على مشاعركم ف إ ن ك م على إ ر ث من إ ر ث إ ب ر ا ه ي م قال وفي الباب عن علي و ع ا ئ ش ة وجبير بن مطعم والشريد بن سويد الثقفي قال أ ب و عيسى حديث ابن مربع ا ل أ ن ص ا ر ي حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا نعرفه من حدثنا ي ا ب عيينة عن عمر ي بن ن د ر وابن محمد ر مربع الأنصاري وإنما يعرف ب بن ع اسمه وإنما هذا ا له يزيد ل د الواحد حدثنا ي ث ح م بن عبد ا ل أ ع ل ى الصنعاني البصري حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة قالت كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمص يقفون ب ا ل م ز د ل ف ة يقولون نحن قطين الله وكان من سواهم يقفون ب ع ر ف ة ف أ ن ز ل الله تعالى ثم أ ف ي ض و ا من حيث أ ف ا ض الناس قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح قال ومعنى هذا الحديث أ ن أ ه ل م ك ة كانوا لا يخرجون من الحرم و ع ر ف ة خارج من الحرم و أ ه ل م ك ة كانوا يقفون ب ا ل م ز د ل ف ة ويقولون نحن قطين الله يعني سكان الله ومن سوى أ ه ل م ك ة كانوا يقفون بعرفات ف أ ن ز ل الله تعالى ثم أ ف ي ض و ا من حيث أ ف ا ض الناس و ا ل ح م س هم أ ه ل الحرم حدثنا محمد بن بشار حدثنا أ ب و أ ح م د الزبيري حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أ ب ي ربيعه عن زيد بن علي عن أ ب ي ه عن عبيد الله بن أ ب ي رافع عن علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ع ر ف ة فقال هذه ع ر ف ة وهذا هو الموقف وعرفه كلها موقف ثم أ ف ا ض حين غربت الشمس و أ ر د ف أ س ا م ه بن زيد وجعل يشير بيده على هينته والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إ ل ي ه م ويقول يا أ ي ه ا الناس عليكم ا ل س ك ي ن ة ثم أ ت ى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا فلما أ ص ب ح أ ت ى قزح فوقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف ثم أ ف ا ض حتى انتهى إ ل ى وادي محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي فوقف و أ ر د ف الفضل ثم أ ت ى ا ل ج م ر ة فرماها ثم أ ت ى المنحر فقال هذا المنحر ومنن كلها منحر واستفتته ج ا ر ي ة ش ا ب ة من خثعم فقال إ ن أ ب ي شيخ كبير قد أدركته فقال ر ي في أفيجزئ ض ة الله الحج أحج أن عنه؟ حجي أبيك عن ق العباس ولوى ن ق فقال الفضل ا ل ع يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك قال رايت شابا وشابه فلم امن الشيطان عليهما ثم اتاه رجل فقال يا رسول الله اني افضت قبل ان احلق قال احلق أ و قصر ولا حرج قال وجاء آ خ ر فقال يا رسول الله إ ن ي ذبحت قبل أ ن أ ر م ي قال ارمي ولا حرج قال ثم أ ت ى البيت فطاف به ثم أ ت ى زمزم فقال يا بني عبد المطلب لولا أ ن يغلبكم الناس عنه لنزعت قال وفي الباب عن جابر قال أ ب و عيسى حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إ ل ا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل هذا وقال ا هذا عند أهل العلم رأوا أن يجمع بين الظهر والعصر ل ل على أهل ع عند يجمع بعرفة م أن بين و في ت ظ ه ر وقال بعض أ ه ل العلم إ ذ ا صلى الرجل في ر ح ل ة ولم يشهد ا ل ص ل ا ة مع ا ل إ م ا م إ ن شاء جمع ه بين الصلاتين مثلما صنع ا ل إ م ا م قال وزيد بن علي وابن حسين بن علي بن أ ب ي طالب عليه السلام حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع وبشر بن السري و أ ب و نعيم قالوا حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن أ ب ي الزبير عن جابر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ و ض ع في وادي محسر وزاد فيه بشر و أ ف ا ض من جمع وعليه السكينه ة و أ م ر م بالسكينة وزاد فيه أبو نعيم وامرهم ز د فيه ي أبو ن ع و أ م أن يرموا ب م ث ل حص ا ل وقال لعلي أ ر ا ك م م بعد ع ا ي هذا قال وفي الباب ع ن أسامة بن زيد قال أبو عيسى قال بن زيد حديث جابر حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا سفيان الثوري عن أ ب ي إ س ح ا ق عن عبد الله بن مالك أ ن ابن عمر صلى بجمع فجمع بين الصلاتين ب إ ق ا م ة وقال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى ح سعيد عن اسماعيل بن أبي خالد بن بن عن بن عن بشار إسماعيل ا أبي أبي س إ قال عن سعيد عن بن جبير ب ن عن ابن عمر ا ن ب ي عليه صلى الله ل و س محمد بمثله م قال بن بشار قال يحيى والصواب حديث سفيان قال وفي الباب عن علي و أ ب ي أ ي و ب وعبد الله بن سعيد وجابر وأسامة بن زيد قال أ ب و عيسى حديث ابن عمر في ر و ا ي ة سفيان أ ص ح من ر و ا ي ة إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي خالد وحديث سفيان حديث صحيح حسن والعمل على هذا عند أ ه ل العلم ل أ ن ه لا تصلى ص ل ا ة المغرب دون جمع ف إ ذ ا أ ت ى جمع وهو المزدلف ة جمع بين الصلاتين ب إ ق ا م ة و ا ح د ة ولم يتطوع فيما بينهما وهو الذي اختاره بعض أ ه ل العلم وذهب إ ل ي ه وهو قول سفيان الثوري قال سفيان و إ ن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم أ ق ا م فصلى العشاء فقال بعض أ ه ل العلم يجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين يؤذن لصلاة المغرب بالمزدرفة المغرب والعشاء بأذان لصلاة ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء وهو قول الشافعي قال أ ب و عيسى وروى إ س ر ا ئ ي ل هذا الحديث عن أ ب ي إ س ح ا ق عن عبد الله وخالد ا بني مالك عن ابن عمر وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر ر رواه وحديث حسن صحيح سعيد أيضا كهيل ي سلمة بن كهيل عن سعيد بن ب ج وأما أبو إ س حدثنا ا فرواه ق عن ع ب الله وخالد ابني مارك عن ابن د عن عمر ح محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أ ن ناسا من أ ه ل نجد أ ت و ا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ب ع ر ف ة ف س أ ل و ه ف أ م ر مناديا فنادى الحج عرفه من جاء ل ي ل ة جمع قبل طلوع الفجر فقد أ د ر ك الحج أ ي ا م م ن ا ث ل ا ث ة فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن ت أ خ ر فلا اثم عليه قال وزاد يحيى و أ ر د ف رجلا فنادى حدثنا ابن حدثنا أبي عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وقال ابن ابي عمر سفيان بن عيينه وهذا اجود حديث رواه سفيان الثوري قال ابو عيسى والعمل على حديث عبد الرحمن عبد بن من لم ي قال ث ب ع ر ف ت ق ب طلوع ابو ل الحج ولا ف فقد فاته ج يجزئ جاء ر عنه إن ع د ط ل عيسى الفجر و ج الحج ع عمرة وعليه والشافعي ل قابل وهو قول الثوري ه وهو ا وأحمد و بن إ ح ا قال ق أبو ع ي س وقد روى ش ع ب ة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا أ ن ه ذكر هذا الحديث فقال هذا الحديث أ م المناسك حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان عن داوود بن أ ب ي هند و إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي خالد وزكريا بن أ ب ي ز ا ئ د ة عن الشعبي عن ع ر و ة بن مضرس ا بن أ و س بن حارثه بن لام الطائي قال أ ت ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ا ل م ز د ل ف ة حين خرج إ ل ى ا ل ص ل ا ة فقلت يا رسول الله إ ن ي جئت من جبلي طي ء أ ك ل ل ت راحلتي و أ ت ع ب ت نفسي والله ما تركت من حبل إ ل ا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف ب ع ر ف ة قبل ذلك ليلا أ و نهارا ف قال د أتم تفتة حجه وقضى ق أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح قال قوله تفث ت يعني نسكه قوله ما تركت من حبل إ ل ا وقفت عليه إ ذ ا كان من رمل يقال له حبل و إ ذ ا كان من ح ج ا ر ة يقال له جبل حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا حماد بن زيد عن أ ي و ب عن عكرمه عن ابن عباس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة و أ م ح ب ي ب ة و أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر والفضل بن عباس حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم بن مقسم عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال د م ابو ترم الجمرة حتى تطلع الجمرة الشمس قال أ عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أ ه ل العلم لم يروا ب أ س ا ان يتقدم ا ل ض ع ف ة من ا ل م ز د ل ف ة بليل يصيرون إلى م ن الى و ق ا أكثر أهل العلم بحديث العلم النبي ل ص الله عليه ل و س م أ ن ه م لا يرمون حتى تطلع الشمس ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرموا يرمون في حديث يرمون ورخص أنهم وهو أن حتى بعض قال و ل ث و و ر ي ابو ل قال ش ا ف ع ي أ عيسى حديث ابن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل حديث صحيح روي عنه من غير وجه وروى ش ع ب ة هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفه اهله من جمع بليل و ه ذ ا حديث خ ط أ أخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل ابن عباس وروى ابن جريج وغيره هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس ولم يذكروا فيه عن الفضل ابن عباس ومشاش بصري روى عنه شعبة بصري عنه حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أ ب ي الزبير عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى و أ م ا بعد ذلك فبعد زوال الشمس قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أ ك ث ر أ ه ل العلم أ ن ه لا يرمي بعد يوم النحر إ ل ا بعد الزوال ح د ث ن ا ق ت ي ب ة حدثنا أ ب و خالد ا ل أ ح م ر عن ا ل أ ع م ش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ف ا ض قبل طلوع الشمس قال وفي الباب عن عمر قال أ ب و عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح و إ ن م ا كان أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون حدثنا محمود حدثنا إسحاق يحدث داود بن غيلان أنبأنا عن أبي إسحاق قال سمعت عمر بن ميمون يحدث يقول كنا وقوفا بجمع فقال عمر بن قال قال وقوفا فقال الخطاب سمعت عمر بجمع عمر أبو يقول شعبة أبي إ ن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس وكانوا يقولون أ ش ر ق س ب ي ر و إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم ف أ ف ا ض عمر قبل طلوع الشمس قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير حديث حسن صحيح محمد يحيى سعيد جريج أبي بن بن عن عن جابر قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل ح ص الخذف قال وفي الباب عن سليمان بن عمرو بن ا ل أ ح و ص عن أ م ه وهي أ م جندب ن ا ل أ ز د ي ة وابن عباس والفضل بن عباس وعبد الرحمن بن عثمان التميمي وعبد الرحمن بن معاذ قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو تكون اختاره أهل بها الذي العلم أن تكون الجمار التي يرمى بها مثل يرمى أن حدثنا ص الخذ ح أ ح م د بن ع ب د ة الضبي البصري حدثنا زياد بن عبد الله عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إ ذ ا زالت الشمس قال أبو عيسى هذا حديث حسن حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا يحيى بن زكريا بن أ ب ي ز ا ئ ل ه اخبرنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ا ل ج م ر ة يوم النحر راكبا قال وفي الباب عن جابر وقدامه بن عبد الله و أ م سليمان بن عمرو بن ا ل أ ح و ص قال أ ب و عيسى حديث ابن عباس حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم واختار بعضهم أ ن يمشي إلى الى ج م ا ر روي وقد الجمار ل عليه وسلم أنه كان يمشي إلى ل ه أنه يمشي كان ا ووجه هذا الحديث عندنا أ ن ه ركب في بعض ا ل أ ي ا م ل يقتدى به في فعله وكلا الحديثين مستعمل عند أفل اهل ل ل الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا الجمار مشى إليها ذاهبا قال والعمل ع عيسى عن عبيد عن نافع عن عمر وراجعا عيسى على عند م نمير رمى مشى حدثنا حدثنا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر بن ابن ابن أن كان إذا ذاهبا هذا يوسف أبو هذا أ العلم وقال بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في ا ل أ ي ا م التي بعد يوم النحر قال أ ب و عيسى و ك أ ن من قال هذا إ ن م ا أ ر ا د اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله ل أ ن ه إ ن م ا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار ولا يرمي يوم النحر إ ل ا ج م ر ة ا ل ع ق ب ة حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن جامع بن شداد أ ب ي ص خ ر ة عن عبد الرحمن بن يزيد قال لما أ ت ى عبد الله ج م ر ة ا ل ع ق ب ة استبطن الوادي واستقبل القبله ة الجمرة وجعل ج على يرمي ا ح ب الأيمن حصيات حصاة قال كل يكبر ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل ثم بسبع والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو من ها هنا رمى الذي أ ن ز ل ت عليه س و ر ة البقره حدثنا, هناد حدثنا وكيع عن المسعودي بهذا الاسناد نحوه قال وفي الباب عن الفضل ب ن عباس وابن عباس وابن عمر وجابر قال أ ب و عيسى حديث ب ن مسعود حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ه ل العلم يختارون أ ن يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه وقد الوادي وإن الوادي قدر رخص يرمي رمى نصر بعض بطن بطن بن العلم عليه علي أهل يمكنه لم لم الجهضمي وعلي بن خشر من قالا حدثنا من من خشرم إن أن يكن بن حيث في حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أ ب ي زياد عن القاسم بن محمد عن ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن م ا جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروه ل إ ق ا م ة ذكر الله قال أ ب و عيسى وهذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا مروان بن م ع ا و ي ة عن أ ي م ن بن نابل عن قدامه بن عبد الله قال ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقه ليس ضرب ولا طرد ولا إ ل ي ك إ ل ي ك قال وفي الباب عن عبد الله بن ح ن ظ ل ة قال أ ب و عيسى حديث قدامه بن عبد الله حديث حسن صحيح و إ ن م ا يعرف هذا الحديث من هذا الوجه وهو, حديث أيمن بن نابل وهو ثقة عند أهل حدثنا ي أ ي م بن ن ب ل وهو ث ق ة عند حدثنا الحديث أهل ق ت ي ب ة حدثنا مالك بن أ ن س عن أ ب ي ز ب ي ر عن جابر قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام ا ل ح د ي ب ي ة ا ل ب ق ر ة عن س ب ع ة والبدنه عن س ب ع ة قال وفي الباب عن ابن عمر و أ ب ي ه ر ي ر ة و ع ا ئ ش ة وابن عباس قال أ ب و عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الجزور عن س ب ع و ا ل ب ق ر ة عن س ب ع وهو قول سفيان الثوري والشافعي و أ ح م د وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة عن سبعة عن البقرة والجزور قول سبعة عشرة س وهو إ حدثنا ا واحتج بهذا ا ق ح ل ي وحديث ب ع ب س إ ن م الحسين نعرفه من حدثنا وجه واحد ا بن حريث وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن علباء بن أ ح م ر عن ا ك ر م ة عن ابن عباس قال كنا فاشتركنا النبي صلى الله الأضحى ا مع وسلم عليه صلى ل ب في في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة قال ر ة سبع وفي ج ز ر عشرة ق ابو ل أ عيسى هذا حديث حسن غريب وهو حديث حسين بن و ا ق د حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن ق ت ا د ة عن أ ب ي حسان ا ل أ ع ر ج عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعلين و أ ش ع ر الهدي في الشق ا ل أ ي م ن ب ذ ا ل ح ل ي ف ة و أ م ا ط عنه الدم قال وفي الباب عن المسور ا بن م خ ر م ة قال أ ب و عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح و أ ب و حسان ا ل أ ع ر ج اسمه مسلم والعمل على هذا عند أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي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 ك الله الله قال الرجل فانه قد روي عن ابراهيم النخعي انه قال الاشعار مثله قال فرايت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال اقول لك قال ه وتقول قال إ ب ر ا ه ي م ما أ ح ق ك ب أ ن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا حدثنا ق ت ي ب ة و أ ب و سعيد ا ل أ ش ج قالا حدثنا عبيد هديه قديد بن اليمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله الله يحيى عليه وسلم اشترى هديه من قديد قال أبو عيسى صلى اشترى أبو وسلم قال عمر من هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إ ل ا من حديث يحيى بن اليمان وروي عن نافع أ ن ابن عمر اشترى من قديد قال أ ب و عيسى وهذا أ ص ح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة أ ن ه ا قالت فتلت قلائد هدي رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك ي ش ئ ا من ا ل ث ي ابو قال أ ب عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم قالوا إ ذ ا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم وقال قلد العلم إذا قلد الرجل أهل بعض هديه فقد وجب عليه ما وجب على المحرم حدثنا محمد بن بشار, حدثنا عبد الرحمن عبد مهدي الأسود بن بن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم, عن الأسود, عن بشار إبراهيم عائشة قال ت كنت أفتل ل ق ابو ئ د هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها يحرم رسول وسلم صلى لا قال غنما ثم أ عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون تقييد الغنم حدثنا إسحاق حدثنا صاحب الهمداني عبدة بدن هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية هشام الخزاعي صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله أبيه عليه عروة رسول رسول وسلم قلت صلى كيف أ ص ن ع بما عطب من البدن قال إ ن ح ر ه ا ثم غ م س نعلها في دمها ثم خل بين الناس وبينها ف ي أ ك ل و ه ا وفي أبو والعمل قالوا التطوع في ذؤيب أبي قبيصة الخزاعي قال أبو عيسى حديث ناجية حديث حسن صحيح الباب قال هذا عند أهل العلم قالوا في هدي التطوع إذا على أهل عطب عن عند حسن هدي لا ي أ ك ل هو ولا أ ح د من أ ه ل رفقته ويخلي بينه وبين الناس ي أ ك ل و ن ه وقد أ ج ز أ عنه وهو قول الشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق وقالوا إ ن أ ك ل منه شيئا غرم بقدر ما أ ك ل منه وقال بعض أ ه ل العلم إ ذ ا أ ك ل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أ ك ل حدثنا قتيبة حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن ق ت ا د ة عن أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ى رجلا يسوق ب د ن ة فقال له اركبها فقال يا رسول الله إ ن ه ا ب د ن ة قال له في ا ل ث ا ل ث ة أ و في ا ل ر ا ب ع ة اركبها ويحك أ و ويلك قال وفي الباب عن علي و أ ب ي ه ر ي ر ة وجابر قال أبو عيسى حديث أ ن س حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في ركوب البدنه إ ذ ا احتاج إ ل ى ظهرها وهو قول الشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق وقال بعضهم لا يركب ما لم يضطر إ ل ي ه ا حدثنا أ ب و عمار الحسين بن حريث حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أ ن س بن مالك قال لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ج م ر ة نحر نفكه ثم ناول الحالق شقه ا ل أ ي م ن فحلقه ف أ ع ط ا ه أ ب ا ط ل ح ة ثم ناوله شقه ا ل أ ي س ر فحلقه فقال اقسمه بين الناس حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن هشام نحوه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق ط ا ئ ف ة من أ ص ح ا ب ه وقصر بعضهم قال ابن عمر ان ب ن عمر إ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين م ر ة أ و مرتين ثم قال والمقصرين قال وفي الباب عن ابن عباس وابن أ م الحصين ومارب و أ ب ي سعيد و أ ب ي مريم وحبشي بن ج ن ا د ة و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ه ل العلم يختارون أ ن يحلق ر أ س ه و إ ن قصر يرون أ ن ذلك يجزئ عنه وهو قول سفيان ا ل ت و ر ي والشافعي واحمد أ ح ح م د و إ س ق د ث ن ا ح م بن م واسحاق س ى ل البصري ل ل ج ر ش ي ي حدثنا أبو داود ا ا أبو ط ي د ث ن همام عن ت ا خلاس قال الله الله د ة عن عمر عن علي قال رسول الله صلى الله عليه بن رسول صلى وسلم نهى أن ت حدثنا ل المرأة ق رأسها ح محمد بن بشار حدثنا أ ب و داود عن همام عن خلاس نحوه ولم يذكر فيه عن علي قال أ ب و عيسى حديث علي فيه اضطراب وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمه عن ق ت ا د ة عن ع ا ئ ش ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أ ن تحلق ا ل م ر أ ة ر أ س ه ا والعمل على هذا عند أ ه ل العلم لا يرون على ا ل م ر أ ة حلقا ويرون أ ن عليها التقصير حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن أ ب ي عمر قالا حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن الزهري عن عيسى بن ط ل ح ة عن عبد الله بن ع م ر أ ن رجلا س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حلقت قبل أ ن أ ذ ب ح ف قال اذبح ولا حرج و س أ ل ه آ خ ر فقال نحرت قبل أ ن أ ر م ي قال ارمي ولا حرج قال وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وابن عمر و أ س ا م ه بن شريك قال أ ب و عيسى حديث عبد الله بن ع م ر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ك ث ر أ ه ل العلم وهو قول أ ح م د و إ س ح ا ق وقال بعض أ ه ل العلم إ ذ ا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا منصور يعني ابن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أ ن يحرم ويوم النحر قبل أ ن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك وفي الباب عن ابن عباس قال أ ب و عيسى حديث ع ا ئ ش ة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ك ث ر أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون أ ن المحرم إ ذ ا رمى ج م ر ة ا ل ع ق ب ة يوم النحر وذبح وحلق أ و قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء وقد ه و و و ل الشافعي أ ح م وإسحاق وقد روي عن عمر بن الخطاب أ ن ه قال حل له كل شيء إ ل ا النساء والطيب وقد ذهب بعض أ ه ل العلم إ ل ى هذا من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول أ ه ل ا ل ك و ف ة أحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال أ ر د ف ن ي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إ ل ى م ن ا فلم يزل يلبي حتى رمى ا ل ج م ر ة وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عباس قال أ ب و عيسى حديث الفضل حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أ ن الحاج لا يقطع ا ل ت ل ب ي ة حتى يرمي الجمره ة و و قول الشافعي وأحمد وإسحاق الشافعي ليلى الحديث حدثنا هناد حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس يرفع الحديث أنه كان هشيم يرفع عن عن عن أبي أنه يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم عن إذا الحجر قال وفي الباب عن عبد الله بن ع م ر قال أ ب و عيسى حديث ابن عباس حسن صحيح والعمل عليه عند أ ك ث ر أ ه ل العلم قالوا لا يقطع المعتمر ا ل ت ل ب ي ة حتى يستلم الحجر وقال بيوت قطع إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية إلى بعضهم مكة وعمل ا ل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبه يقول سفيان والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أ ب ي الزبير عن ابن عباس و ع ا ئ ش ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ر طواف ا ل ز ي ا ر ة إ ل ى الليل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حسن هذا وقد رخص بعض أ ه ل العلم في أ ن يؤخر طواف ا ل ز ي ا ر ة إ ل ى الليل واستحب بعضهم أ ن يزور يوم النحر و و س ع بعضهم أ ن يؤخر ولو إ ل ى آخر أ ي اخر م منا حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا بن إسحاق أ ب ن ايام عبد ع أخبرنا ب الرزاق د ل ل ه بن ع ر عن نافع عن ع ابن م ر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب و بكر وعمر وعثمان ينزلون ا ل أ ب ط ح قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة و أ ب ي رافع وابن عباس قال أ ب و عيسى حديث ابن عمر حديث صحيح حسن غريب إ ن م ا نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر وقد نزول استحب العلم الأبطح بعض أهل العلم نزول من غير أ ن يروا ذلك واجبا إ ل ا من أ ح ب ذلك قال الشافعي ونزول ا ل أ ب ط ح ليس من النسك في شيء إ ن م ا هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن أبي عمر حدثنا التحصيب دينار ابن سفيان عن عمر بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال ليس بشيء إنما هو منزل نزله عطاء عباس قال أبي بشيء ليس عمر عمر رسول الله هو صلى الله عليه وسلم قال أ ب و عيسى التحصيب نزول ا ل أ ب ط ح قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن عبد ا ل أ ع ل ى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة قالت إ ن م ا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبطح لأنه كان أسمح لخروجه أسمح كان قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان عن هشام بن ع ر و ة نحوه حدثنا محمد بن طريف الكوفي حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن محمد بن س و ق ة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال رفعت ا م ر أ ة صبيا لها إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ت يا رسول الله أ ل ه ذ ا حج قال نعم ولك أ ج ر قال وفي الباب عن ابن عباس حديث جابر حديث غريب حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا حاتم بن إ س م ا ع ي ل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي ابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ح ج ة الوداع و أ ن ا ابن سبع سنين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة حدثنا قزعة بن سويد الباهلي عن محمد نحوه سويد المنكدر عن جابر بن عبد ابن عن بن عن بن عن النبي يعني الباهلي جابر الله قتيبة قزعة عليه وسلم صلى الله حديث محمد بن طريف بن قال أ ب و عيسى وقد روي عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد أ ج م ع أ ه ل العلم أ ن الصبي إ ذ ا حج قبل أ ن يدرك فعليه الحج إ ذ ا أ د ر ك لا تجزئ عنه تلك ا ل ح ج ة عن ح ج ة ا ل إ س ل ا م وكذلك المملك إذا فعليه الحج ثم حج في رقة ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا ولا وجد يجزئ عنه ما حدثنا ج في سفيان والشافعي الثوري حال ح قول رقة وهو و أ م وإسحاق ح د محمد بن إ س م ا ع ي ل الواسطي قال سمعت ا بن نمير عن أ ش ع ث بن سوار عن أ ب ي الزبير عن جابر قال كنا إ ذ ا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه وقد أ ج م ع أ ه ل العلم على أ ن ا ل م ر أ ة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي عن نفسها ويكره لها رفع الصوت ب ا ل ت ل ب ي ة حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة بن منيع بن حدثنا ابن جريج أ خ ب ر ن ي ابن شهاب قال حدثني سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس أ ن ا م ر أ ة من خثعم قالت يا رسول الله إ ن أ ب ي أ د ر ك ت ه ف ر ي ض ة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أ ن يستوي على ظهر البعير قال حجي عنه قال وفي ا ل ب ابو عن علي ب بن ر ي وحسين د ة عيسى و و ف أ ب رزين العقيلي و و وابن عباس قال أبو د ة زمعة بنت عباس ع قال س ي حديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح وروي عن ابن عباس عن حسين بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عباس أ ي ض ا عن سنان بن عبد الله الجهني عن عمته عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال و س أ ل ت محمدا عن هذه الروايات فقال أ ص ح شيء في هذا الباب ما روى ابن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد ويحتمل ان يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ر و ا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وارسله ولم يذكر الذي سمعه منه قال ابو عيسى وقد صح صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث. وغيرهم وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق يرون أ ن يحج عن الميت وقال مالك إ ذ ا أ و ص ى أ ن يحج عنه حج عنه وقد رخص بعضهم أ ن يحج عن الحي إ ذ ا كان كبيرا أ و بحال لا يقدر أ ن يحج وهو قول ابن المبارك والشافعي حدثنا الأعلى بن عبد محمد حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء قال وحدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن ب ر ي د ة عن أ ب ي ه قال جاءت ا م ر أ ة إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إ ن أ م ي ماتت ولم تحج أ ف أ ح ج عنها قال نعم عنها قال وهذا حديث صحيح حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع عن شعبه عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أ و س عن أ ب ي رزين العقيلي أ ن ه أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن رسول أبي شيخ كبير يستطيع إن حج عن أبيك واعتمر أبيك قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و إ ن م ا ذكرت ا ل ع م ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أ ن يعتمر الرجل عن غيره وأبو الأعلى بن عامر. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا عمر بن علي عن الحجاج عن محمد بن رزين عامر عمر المنكدر العقيلي لقيط الصنعاني علي حدثنا حدثنا عن عن اسمه الحجاج محمد محمد عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ا ل ع م ر ة ا و ا ج ب ة هي قال لا وان تعتمروا هو افضل قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض اهل العلم قالوا ا ل ع م ر ة ليست ب و ا ج ب ة وكان يقال هما حجان الحج الاكبر يوم النحر ر والحج ا ل ص غ العمرة وقال الشافعي ا ل ع م ر ة س ن ة لا نعلم أ ح د ا رخص في تركها وليس فيها شيء ثابت ب أ ن ه ا تطوع وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ب إ س ن ا د وهو ضعيف لا تقوم بمثله ا ل ح ج ة وقد بلغنا عن ابن عباس أ ن ه كان يوجبها قال أبو عيسى كله كلام الشافعي حدثنا أ ح م د بن ع ب د ة الضبي حدثنا زياد بن عبد الله عن يزيد بن أ ب ي زياد عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت ا ل ع م ر ة في الحج إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة قال وفي الباب عن س ر ا ق ة بن جعشم وجابر بن عبد الله قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن ومعنى هذا الحديث أ ن لا ب أ س ب ا ل ع م ر ة في أ ش ه ر الحج وهكذا فسره الشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق ومعنى هذا الحديث أ ن أ ه ل ا ل ج ا ه ل ي ة كانوا لا يعتمرون في أ ش ه ر الحج فلما جاء ا ل إ س ل ا م رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال دخلت ا ل ع م ر ة في الحج إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة يعني لا ب أ س ب ا ل ع م ر ة في أ ش ه ر الحج و أ ش ه ر الحج شوال وذو ا ل ق ع د ة وعشر من ذي الحجه ة لا ينبغي للرجل ينبغي ي أن ل بالحج إلا في أشهر الحج وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم رجب في أشهر وأشهر وذو وذو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 والحج المبرور ليس له جزاء إ ل ا ا ل ج ن ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا يحيى بن موسى وابن أ ب ي عمر قالا حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أ و س عن عبد الرحمن بن أ ب ي بكر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر عبد الرحمن بن أ ب ي بكر أ ن يعمر ع ا ئ ش ة من التنعيم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن مزاحم بن أ ب ي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن من الجعرانة رسول خرج معتمرا وسلم الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا مكة فقضى عمرته ثم خرج عن ليلته ف أ ص ب ح ب ا ل ج ع ر ا ن ة كبائت فلما زالت الشمس من الغد خرج من بطن سرف حتى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سرف فمن أ ج ل ذلك خفيت عمرته على الناس قال أبو عيسى ه ذ ابو حديث ي غ ر ل ا ن ع ر لمحرش ف ل ا ك ع ب ي عن النبي صلى الله عليه النبي الله صلى و س ل م غير هذا الحديث ويقال جاء مع الطريق موصول حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا يحيى بن آ د م عن أ ب ي بكر بن عياش عن ا ل أ ع م ش عن حبيب بن أ ب ي ثابت عن ع ر و ة قال سئل ابن عمر في أ ي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في رجب فقالت ع ا ئ ش ة ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ا وهو معه تعني ابن عمر وما اعتمر في شهر رجب قط قال أبو عيسى ه ذ ابو حديث ي غ ر سمعت محمدا ي ق ل لم حبيب بن أبي ثابت ي م س عيسى من عروة بن عروة ب ا ل ز ر حدثنا أحمد حدثنا ح بن منيع ا ل ن بن م و س حدثنا مجاهد شيبان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أ ر ب ع ا إ ح د ا ه ن في رجب قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا إسحاق إسحاق الدوري بن بن منصور هو الكوفي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي العباس السلولي الكوفي إسرائيل البراء الله صلى عليه وسلم أبي هو اعتمر ا في ذي ل قال ع د ة ق أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عباس حدثنا نصر بن علي حدثنا أ ب و أ ح م د الزبيري حدثنا إ س ر ا ئ ي ل عن أ ب ي إ س ح ا ق عن ا ل أ س و د بن يزيد عن ابن أ م معقل عن أ م معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ع م ر ة في رمضان تعدل حجه وفي الباب عن ابن عباس وجابر و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ن س ووهب بن خنبش قال أ ب و عيسى ويقال هرم بن خنبش قال بيان وجابر عن الشعبي عن وهب بن خنبش وقال داود ا ل أ و د ي عن الشعبي عن هرم بن خنبش ووهب أ ص ح وحديث أ م معقل حديث حسن غريب من هذا الوجه وقال أ ح م د و إ س ح ا ق قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ع م ر ة في رمضان تعدل ح ج ة قال إ س ح ا ق معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من ق ر أ قل هو الله أ ح د فقد ق ر أ ثلث القران آ ن ن ح د ث إسحاق ب منصور أخبرنا روح بن روح عبادة حدثنا حجاج الصواف حدثنا يحيى بن أ ب ي كثير عن ع ك ر م ة قال حدثني الحجاج بن ع م ر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أ و عرج فقد حل وعليه ح ج ة أ خ ر ى فذكرت ذلك لأبي فقالا وابن عباس بن هريرة منصور حدثنا إسحاق صدق أ خ ب ر ن ا محمد بن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي عن الحجاج مثله قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه غير واحد عن الحجاج الصواف نحو هذا الحديث وروى معمر و م ع ا و ي ة بن سلام هذا الحديث عن يحيى بن أ ب ي كثير عن اكرمه عن عبد الله بن رافع عن حجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وحجاج ا ل صواف لم يذكر في حديثه عبد الله بن رافع وحجاج ث ق ة حافظ عند أ ه ل الحديث وسمعت محمدا يقول رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ومعاوية سلام حدثنا حميد يحيى عبد عبد بن بن بن عن أصح أبي كثير عن, عن عبد ك ر م ة عن ع الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا زياد بن أ ي و ب البغدادي حدثنا عباد بن عوام عن هلال بن خباب عن ع ك ر م ة عن ابن عباس أ ن ض ب ا ع ة بنت الزبير أ ت ت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إ ن ي أ ر ي د الحج أفأشترط قال نعم قالت كيف أ ق و ل قال قولي لبيك اللهم لبيك لبيك محلي من ا ل أ ر ض حيث ت ح ب ث ن ي قال وفي الباب عن جابر و أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر و ع ا ئ ش ة قال أ ب و عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم يرون الاشتراط في الحج ويقولون إ ن اشترط فعرض له مرض أ و عذر فله أ ن يحل ويخرج من إ ح ر ا م ه وهو قول الشافعي و أ ح م د واسحاق إ س ح ق وقالوا ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج ل ير في ي اشترط بعض ف إن له أن يخرج من يخرج إ ر م كمن لم ه ويرونه ي ر ش ت أ خ ب ر ن ي معمر عن الزهري عن سالم عن أ ب ي ه أ ن ه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول أ ل ي س حسبكم س ن ة نبيكم صلى الله عليه وسلم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة أ ن ه ا قالت ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ص ف ي ة بنت حيي حاضت في أ ي ا م م ن ا فقال أ ح ا ب س ت ن ا هي قالوا إ ن ه ا قد أ ف ا ض ت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إ ذ ن قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس قال أ ب و عيسى حديث ع ا ئ ش ة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ه ل العلم أ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا طافت طواف ا ل ز ي ا ر ة ثم حاضت ف إ ن ه ا تنفر وليس عليها شيء وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق حدثنا أبو عمار حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عهده عن عن قال من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض حدثنا عمار حدثنا نافع ابن عمر عمر آخر عيسى عبيد عن عن عن حج من بن بن ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ب و عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل اهل ل ل علي ع عن م حدثنا حجر بن أخبرنا جابر شريك و و ابن ا يزيد ج ع عن عبد ف ي العلم ر ح م ن بن الأسود ن عن فأمرني أبيه عليه الله الله عائشة قالت حط فأمرني رسول الله صلى حط س و أن أ قال ض ي م ن ابو س ك كلها إلا الطواف ا قال ل ب ب ي ت أ عيسى العمل على هذا الحديث عند أ ه ل العلم أ ن الحائض تقضي المناسك كلها ما خلا ل ط و ا ف بالبيت وقد روي الوجه أيوب مروان عن عن ومجاهد وعطاء الحديث حدثنا زياد حدثنا غير الجزري عكرمة أيضا خصيف هذا هذا عائشة شجاع عن عن عن من بن بن عن ابن عباس رفع الحديث إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أ ن لا تطوف بالبيت حتى تطهر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا المحاربي عن الحجاج عبد نصر بن عن بن الكوفي أرطات عن عبد الملك بن ا ل م غ ي ر ة عن عبد الرحمن بن السلماني عن ع م ر بن أ و س عن الحارث بن عبد الله بن أ و س قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج هذا البيت أ و اعتمر فليكن آ خ ر عهده بالبيت فقال له عمر خررت من يديك سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به قال وفي الباب عن ابن عباس قال ابو عيسى حديث الحارث بن عبد الله بن اوس حديث غريب وهكذا روى غير واحد عن الحجاج بن ا ر ط ا ة مثل هذا وقد خولف الحجاج في بعض هذا الاسناد حدثنا ابن عمر ر حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن عن ابو معاوية ابو ب ي ل ز عن جابر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج و ا ل ع م ر ة فطاف لهما طوافا واحدا قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس قال أ ب و عيسى حديث جابر حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا القارن يطوف طوافا واحدا وهو قول الشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق وقال بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يطوف طوافين ويسعى سعيين وهو قول الثوري و أ ه ل ا ل ك و ف ة حدثنا خلاد بن أ س ل م ا ل ب غ د ا د ي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ح ر م بالحج و ا ل ع م ر ة أ ج ز ا ه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أ ص ح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن عبد الرحمن بن حميد سمع السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي يعني مرفوعا قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ب م ك ة ث ل ا ث ة قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه بهذا الاسناد مرفوعا ح د ث ن علي بن حجر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 آيبون تائبون عابدون سائحون، لربنا سائحون حامدون د ص قال ل ه وعده ونصر عبده وهزم ونصر ابو ل أ ح ز ا ح د ه وفي الباب عيسى ن وأنس البراء وجابر قال أبو ع حديث ابن عمر حديث حسن صحيح حدثنا ابن حدثنا أبي عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ف ر أ ى رجلا قد سقط من بعيره ف و ق س فمات وهو محرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا ر أ س ه ف إ ن ه يبعث يوم ا ل ق ي ا م ة يهل أ و يلبي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي و أ ح م د واسحاق وقال ويصنع أيوب موسى وهب انقطع العلم إذا مات المحرم انقطع إحرامه ويصنع به كما يصنع بغير المحرم حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان أهل بعض به بغير أبي بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن يصنع عمر عيينة عن عن أ ن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم ف س أ ل أ ب ا ن بن عثمان فقال اضمدهما بالصبر ف إ ن ي سمعت عثمان بن عفان يذكرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اضمدهما بالصبر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ه ل العلم لا يرون بأسا أن يتداول بأسا يرون أن م حدثنا ر م ب و ا ما ء لم يكن فيه طيب ح د ابن حدثنا أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينه عن أ ي و ب السختياني وابن أ ب ي نجيح وحميد الأعرج وعبد ح م ي د ا ل أ ر ج و ع الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن كعب بن ع ج ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو ب ا ل ح د ي ب ي ة قبل أ ن يدخل م ك ة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال أ ت ؤ ذ ي ك هوامك هذه فقال نعم فقال احلق و أ ط ع م فرقا بين س ت ة مساكين والفرق ث ل ا ث ة اصع أ و صم ث ل ا ث ة أ ي ا م أ و انسك نسيك قال ابن أ ب ي نجيح أ و ذ بحشاه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أ ن المحرم إ ذ ا حلق ر أ س ه أ و لبس من الثياب ما لا ينبغي له أ ن يلبس في إ ح ر ا م ه أ و تطيب فعليه الكفاره ة بمثل ما روي عن النبي صلى ل ل ما ا روي عن عليه عمر وسلم أبي حدثنا ابن أبي عمر قال ابو عيسى ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص للرعاء ان يرموا يوما ويدعوا يوما و ر و ا ي ة مالك أ ص ح وقد رخص قوم من أ ه ل العلم للرعاء أ ن يرموا يوما ويدعوا يوما وهو قول الشافعي حدثنا الحسن بن علي الخلال. حدثنا حدثني البداح عبد عبد عادي بن أخبرنا مارك بن أنس بن عن عن بن بن عن الخلال الرزاق مارك الله عاصم قال الله الله علي رسول صلى عليه وسلم أبي بكر أبيه أبي أبيه رخص لرعاء ا ل إ ب ل في ا ل ب ي ت و ت ة أ ن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أ ح د ه م ا قال مالك ظننت أ ن ه قال في ا ل أ و ل منهما ثم يرمون يوم ا ل ن ح ر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو أ ص ح من حديث ابن ع ي ي ن ة عن عبد الله بن أبي بكر الله حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروانا ل أ ص ف ر عن أ ن س بن مالك أ ن عليا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بم اهللت أ قال أ ه ل ل ت بما أ ه ل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أ ن معي هديا ل أ ح ل ل ت قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أ ب ي عن أ ب ي ه عن محمد بن إ س ح ا ق عن أ ب ي إ س ح ا ق عن الحارث عن علي قال س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج ا ل أ ك ب ر فقال يوم ا ل ن ح حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن أ ب ي إ س ح ا ق عن الحارث عن علي قال يوم الحج ا ل أ ك ب ر يوم النحر قال أ ب و عيسى ولم يرفعه وهذا أ ص ح من الحديث ا ل أ و ل و ر و ا ي ة ابن ع ي ي ن ة م و ق و ف ة أ ص ح من ر و ا ي ة محمد بن إ س ح ا ق مرفوعه ة ك ذ ا واحد الحفاظ إسحاق الحارث روى غير واحد من عن أبي من عن عن عن علي موقوفا وقد روى ش ع ب ة عن أ ب ي إ س ح ا ق قال عن عبد الله بن م ر ة عن الحارث عن علي موقوفا حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن أ ب ي ه ان ابن عمر كان يزاحم على الركنين زحاما ما ر أ ي ت أ ح د ا من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فقلت يا أ ب ا عبد الرحمن إ ن ك تزاحم على الركنين زحاما ما ر أ ي ت أ ح د ا من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه فقال إ ن أ ف ع ل ف إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن مسحهما ك ف ا ر ة للخطايا وسمعته يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان ك ع قال رقبه وسمعته يقول وسمعته ل يضع قدما و ابو يرفع خطيئة أخرى عنه إلا الله حط و ك ت له قال بها ب حسنة أ عيسى وروى حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن ابن عمر نحوه ولم يذكر فيه عن أ ب ي ه قال أبو عيسى هذا حديث حسن حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل ا ل ص ل ا ة إ ل ا أ ن ك م تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن الا بخير قال أ ب و عيسى وقد روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاووس عن ابن عباس موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إ ل ا من حديث عطاء بن السائب والعمل على هذا عند أ ك ث ر أ ه ل العلم يستحبون أ ن لا يتكلم الرجل في الطواف إ ل ا ل ح ا ج ة أ و بذكر الله تعالى أ و من العلم حدثنا سعيد عن عن خثيم عن عن ابن عن بن جبير عن ابن عباس قال قتيبة جرير جبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر والله ليبعثنه الله يوم ا ل ق ي ا م ة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا هناد حدثنا حدثنا حماد السبخي حديث حسن فرقد وكيع سلم عن بن عن عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت قال أ ب و عيسى المقتت المطيب قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي وروى عنه الناس حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا خلاد بن يزيد الجعفي حدثنا زهير بن م ع ا و ي ة عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن ه ا كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه حدثنا أ ح م د بن منيع ومحمد بن الوزير الواسطي المعنى واحد قالا حدثنا إ س ح ا ق بن يوسف ا ل أ ز ر ق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال قلت ل أ ن س بن مالك حدثني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي ن صلى الظهر يوم ا ل ت ر و ي ة قال بمنى ي قال قلت فأين صل العصر يوم النفر يوم صلى العصر قال ب ابو ل أ ط ح ثم قال افعل كما يفعل أمراءك قال قال افعل يفعل أ ب عيسى هذا حديث حسن صحيح يستغرب من حديث إ س ح ا ق بن يوسف ا ل أ ز ر ق عن الثوري حدثنا هناد حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن إ ب ر ا ه ي م عن ا ل أ س و د عن ع ا ئ ش ة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن ش و ك ة فما فوقها إ ل ا رفعه الله بها د ر ج ة وحط عنه بها خطيئه قال وفي الباب عن سعد بن أ ب ي وقاص و أ ب ي ع ب ي د ة بن الجراح و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي ا م ا م ة و أ ب ي سعيد و أ ن س وعبد الله بن عمرو واسد بن كرز وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن أ ز ه ر و أ ب ي موسى قال أ ب و عيسى حديث ع ا ئ ش ة حديث حسن صحيح حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أ ب ي عن أ س ا م ة بن زيد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب حتى الهم يهمه إ ل ا يكفر الله به عنه سيئاته قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن في هذا الباب قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حميد بن م س ع د ة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء عن أ ب ي ق ل ا ب ة عن أ ب ي أ س م ا ء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن المسلم إ ذ ا عاد أ خ ا ه المسلم لم يزل الجنة في خرفة وروى ف ي علي وأبي الباب ا ل ب عن موسى و ا ء أ وأنس وجابر قال أبو ب وجابر ي هريرة ي س قال ع حديث ث و ب ابو ن حسن حديث صحيح وروا أ غفار وعاصم ا ل أ ح و ل هذا الحديث عن أ ب ي ق ل ا ب ة عن أ ب ي ا ل أ ش ع ث عن أ ب ي أ س م ا ء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وسمعت محمدا يقول من روى هذا الحديث عن أ ب ي ا ل أ ش ع ث عن أ ب ي أ س م ا ء فهو أ ص ح قال محمد و أ ح ا د ي ث أ ب ي ق ل ا ب ة إ ن م ا هي عن أ ب ي أ س م ا ء إ ل ا هذا الحديث فهو عندي عن أ ب ي ا ل أ ش ع ث عن أبي أ س م ابي حدثنا محمد ن و ز ر اسماء ل و ا ط ي يزيد حدثنا بن هارون عن ا ع ص ل ل قلابة عن أبي الأشعث أ أبي أبي أبي أ ح و عن عن عن ا س م عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وزاد فيه قيل ما خ ر ف ة ا ل ج ن ة قال جناها حدثنا أ ح م د بن ع ب د ة الضبي حدثنا حماد بن زيد عن أ ي و ب عن أ ب ي ق ل ا ب ة عن أ ب ي أ س م ا ء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد ولم يذكر فيه عن أ ب ي ا ل أ ش ع ث قال أ ب و عيسى ورواه بعضهم عن حماد بن زيد ولم ي ر ف ع حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا الحسن بن محمد حدثنا إ س ر ا ئ ي ل عن ثوير وابن أ ب ي ف ا خ ت ة عن أ ب ي ه قال أ خ ذ علي بيدي قال انطلق بنا إ ل ى الحسن نعوده فوجدنا عنده أ ب ا موسى فقال علي عائدا ل ي ه ل ل س ا م أ ع جئت يا أ ب ا موسى أ م زائرا فقال لا بل عائدا فقال علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غ د و ة إ ل ا صلى عليه سبعون أ ل ف ملك حتى يمسي و إ ن عاده ع ش ي ة إ ل ا صلى عليه سبعون أ ل ف ملك حتى يصبح وكان له خريف في ا ل ج ن ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي عن ع ل ي هذا الحديث من غير وجه منهم من وقفه ولم ي ر ف ع و أ ب و ف ا خ ت ة اسمه سعيد بن ع ل ا ق ة حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ش ع ب ة عن أ ب ي إ س ح ا ق عن ح ا ر ث ة بن مضرب قال دخلت على خباب وقد ا ك ت و ى في بطنه فقال ما أ ع ل م أ ح د ا من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت لقد كنت وما أ ج د درهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي ن ا ح ي ة من بيتي أ ر ب ع و ن أ ل ف ا ولولا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أ و نهى أ ن نتمنى الموت لتمنيت قال وفي الباب عن أ ن س و أ ب ي ه ر ي ر ة وجابر قال أ ب و عيسى حديث خباب حديث حسن صحيح وقد روي عن أ ن س بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لا يتمنين أ ح د ك م الموت لضر نزل به وليقل اللهم أ ح ي ن ي ما كانت ا ل ح ي ا ة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي حدثنا بذلك علي بن حجر أ خ ب ر ن ا إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م أ خ ب ر ن ا عبد العزيز بن صهيب عن أ ن س بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا بشر بن هلال صهيب حدثنا البصري الصواف حدثنا الوارث العزيز حديث حسن صحيح عبد سعيد عبد بن بن عن بشر بن عن أ ب ي ن ظ ر ة عن أ ب ي سعيد أ ن جبريل أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت قال نعم قال بسم الله أ ر ق ي ك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد بسم الله أرقيك والله يشفيك حدثنا قتيبة الله والله حدثنا أرقيك يشفيك حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب قال دخلت أ ن ا وثابت على أ ن س بن مالك فقال ثابت يا أ ب ا ح م ز ة اشتكيت فقال أ ن س أ ف ل ا أ ر ق ي ك ب ر ق ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أ ن ت الشافي لا إلا لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر أنت س قال م ق ا وفي ابو ل ا ب عن أنس وعائشة قال أبو عيسى ا قال ئ ش ة أبو ع حديث أ ب ي سعيد حديث حسن صحيح و س أ ل ت أ ب ا ز ر ع ة عن هذا الحديث فقلت له رواية نظرة أو حديث عبد العزيز العزيز قال كلاهما أبي أبي سعيد حديث صحيح عبد عن عن عبد عن أنس أصح وروى عبد الصمد بن عبد الوارث عن أ ب ي ه عن عبد العزيز بن صهيب عن أ ب ي ن ظ ر ة عن أ ب ي سعيد وعن عبد العزيز بن صهيب عن أ ن س حدثنا إ س ح ا ق بن منصور أ خ ب ر ن ا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إ ل ا ووصيته م ك ت و ب ة عنده قال وفي الباب عن ابن أ ب ي أ و ف ى قال أ ب و عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا جرير عن عطاء ا بن السائب عن أ ب ي عبد الرحمن السلمي عن سعد بن مالك قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ا مريض فقال أ و ص ي ت قلت نعم قال بكم قلت بمالي كله في سبيل الله قال فما تركت لولدك قلت هم أ غ ن ي ا ء بخير قال أ و ص ب العشر فما زلت أ ن ا ق ص ه حتى قال أ و ص ب الثلث والثلث كثير قال أ ب و عبد الرحمن ونحن نستحب أ ن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير قال وفي الباب عن ابن عباس قال أ ب و عيسى حديث سعد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه وقد روي عنه والثلث كثير والعمل على هذا عند أ ه ل العلم لا يرون أن يوصي الرجل بأكثر من الثلث يرون يوصي ويستحبون بأكثر أن ينقص من أن ن قال ص من ث ث ل قال سفيان الثوري كانوا يستحبون في ا ل و ص ي ة الخمس دون الربع والربع دون الثلث ومن أ و ص ى بالثلث فلم يترك شيئا ولا يجوز له إ ل ا الثلث حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بن بن عن المفضل عمارة أبو بشر بن سلمة خلف غزية عن يحيى بن ع م ا ر ة عن أ ب ي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إ ل ه إ ل ا الله قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة و أ م س ل م ة و ع ا ئ ش ة وجابر وسعداء ا ل م ر ي ة وهي ا م ر أ ة طلحه بن عبيد الله قال أبو عيسى حديث أبي غريب عيسى سعيد حديث حديث صحيح حسن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 إن أبا سلمة مات سلمة قال فقلت و ي لي وأعقبني اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبا وله ل منه ق حسنة ف ق ل ت ف أ ع ق ب ن ي الله منه من هو خير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ش قال ي ق هو ب ن س م ة أبو و ابو ئ ل الأسدي قال أ عيسى حديث أ م س ل م ة حديث حسن صحيح وروي ق يلقن د كان ا أن يستحب ل م ي ض عند ا ل م ت قول وقال قال لا إله إلا الله وقال بعض أهل العلم إذا قال ذلك مرة فما لم إذا فما بعض مرة ت ك ل م ب عن د ذلك فلا ي ب غ ي يلقن أن ل و ابن يكثر عليه في هذا وروي عن هذا ا المبارك أ ن ه لما حضرته ا ل و ف ا ة جعل رجل يلقنه لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ك ث ر عليه فقال له عبد الله إ ذ ا قلت م ر ة ف أ ن ا على ذلك ما لم أ ت ك ل م بكلام و إ ن م ا معنى قول عبد الله إ ن م ا أ ر ا د ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آ خ ر قوله لا إ ل ه إ ل ا الله دخل ا ل ج ن ة حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن ع ا ئ ش ة أ ن ه ا قالت ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أ ع ن ي على غمرات الموت أ و سكرات الموت قال أ ب و عيسى هذا حدثنا الحسن الصباح البغدادي حديث حسن غريب حدثنا الحسن بن الصباح البغدادي حدثنا مبشر بن إ س م ا ع ي ل الحلبي عن عبد الرحمن بن العلاء عن أ ب ي ه عن ابن عمر عن ع ا ئ ش ة قالت ما أ غ ب ط أ ح د ا بهون موت بعد الذي ر أ ي ت من ش د ة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سالت ابا زرعه عن هذا الحديث وقلت له من عبد الرحمن بن العلاء فقال هو العلاء بن اللجلاج وإنما الوجه من هذا عرفه حدثنا أ ح م د بن الحسن قال حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م قال حدثنا حسام بن المصك قال حدثنا أ ب و معشر عن إ ب ر ا ه ي م عن ع ل ق م ة قال سمعت عبد سمعت الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن نفس المؤمن تخرج رشحا ولا أ ح ب موتا كموت الحمار وما موت ا ل حدثنا م موت ا قال الفجأة ر ح زياد بن أ ي و ب حدثنا مبشر بن إ س م ا ع ي ل الحلبي عن تمام بن نجيح عن الحسن عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حافظين رفعا إ ل ى الله ما حفظا من ليل أ و نهار فيجد في أول الصحيفة الله أول وفي آ خ ر ا ل ص ح ي ف ة خيرا إ ل ا قال الله تعالى أ ش ه د ك م أ ن ي قد غفرت لعبدي ما بين طرفي ا ل ص ح ي ف ة حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد عن ق ت ا د ة عن عبد الله بن ب ر ي د ة عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين قال وفي الباب عن ابن مسعود قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وقد قال بعض أ ه ل العلم لا نعرف ل ق ت ا د ة سماعا من عبد الله بن ب ر ي د ة حدثنا عبد الله بن أ ب ي زياد الكوفي وهارون بن عبد الله البزار البغدادي قالا حدثنا سيار هو ابن حاتم حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك قال والله يا رسول الله إ ن ي أ ر ج و الله و إ ن ي أ خ ا ف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا أ ع ط ا ه الله ما يرجو و آ م ن ه مما يخاف قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا حكام حمزة عبد بن بن وهارون بن عن عنبسة عن عن عن أبي حمزة عن إبراهيم عن, علقمة عن, عبد الله عن النبي الرازي المغيرة ابي ابراهيم الله سلم علقمة وسلم عليه صلى الله عليه وسلم قال إ ي ا ك م والنعي ف إ ن النعي من عمل ا ل ج ا ه ل ي ة قال عبد الله والنعي أ ذ ا ن بالميت وفي الباب عن ح ذ ي ف ة حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري عن أ ب ي ح م ز ة عن إ ب ر ا ه ي م عن ع ل ق م ة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يرفعه ولم والنعي بالميت يذكر فيه والنعي أذان قال أبو و عيسى ه ذ ابو أصح من حديث من عن س ة حمزة عن أبي أ أ ب و هو ميمون حمزة ا ل ع و و ر ل ي س هو ب ا ل قال و ي عند أهل ح د ي ث ق ابو ل أ عيسى حديث عبد الله حديث حسن غريب وقد كره بعض أ ه ل العلم النعي والنعي عندهم أ ن ينادى في الناس أ ن فلانا مات ي ش ه د وقال بعض أ ه ل العلم لا ب أ س أ ن يعلم أ ه ل قرابته و أ خ و ا ن ه وروي عن إ ب ر ا ه ي م أ ن ه قال لا ب أ س ب أ ن يعلم الرجل قرابته حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حدثنا حبيب يحيى حذيفة عبد القدوس بن منيع بن بن خنيس حدثنا حبيب بن عن بلال بن يحيى عن حذيفة بن اليمان العبسي بلال العبسي قال إذا سليم ميت بكر فلا تؤذنوا بي إ ن ي أ خ ا ف أ ن يكون نعيا ف إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي هذا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب يزيد سعد الصدمة الليث عن بن عن بن سنان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصبر في الصدمة الأولى قتيبة قال أبي عليه في عيسى أبو رسول صلى وسلم هذا حديث غريب من هذا الوجه الله عليه حدثنا بشار حدثنا ثابت البناني مالك النبي حديث محمد محمد غريب جعفر بن بن شعبة بن من وسلم عن عن عن أنس عن صلى قال الصبر عند ا ل ص د م ة ا ل أ و ل ى قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ح د ث ن ان س ف ي ا عن ع النبي ص م بن عبيد ا ل ه ع القاسم ن عن عائشة أن ن محمد عائشة ا ل ب صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي أ و قال عيناه تذرفان وفي الباب عن ابن عباس وجابر و ع ا ئ ش ة قالوا إ ن أ ب ا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت قال أ ب و عيسى حديث ع ا ئ ش ة حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا خالد ومنصور وهشام ف أ م ا خالد وهشام فقالا عن محمد و ح ف ص ة وقال منصور عن محمد عن أ م ع ط ي ة قالت توفيت إ ح د ى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها وترا ثلاثا أ و خمسا أ و أ ك ث ر من ذلك إ ن ر أ ي ت ن واغسلنها بماء وسدر واجعلن في ا ل آ خ ر ة كافورا أ و شيئا من كافور ف إ ذ ا فرغتن فاذنني فلما فرغنا آ ذ ن ا ف أ ل ق ى إ ل ي ن ا حقوه فقال أشعرنها هشيم به قال هشيم وفي حديث غير هؤلاء ولا أ د ر ي ولعل هشاما منهم قالت و ظ ف ر ن ا شعرها ث ل ا ث ة قرون قال هشيم أ ظ ن ه قال ف أ ل ق ي ن ا ه خلفها قال هشيم فحدثنا خالد من بين القوم عن ح ف ص ة ومحمد عن أ م ع ط ي ة قالت وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و ا ب د أ ن ا بميامنها ومواضع الوضوء وفي الباب عن أ م سليم قال أ ب و عيسى حديث أ م ع ط ي ة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ه ل العلم وقد روي عن إ ب ر ا ه ي م النخعي أ ن ه قال غسل الميت كالغسل من الجنابه وقال مالك بن أ ن س ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك ص ف ة م ع ل و م ة ولكن يطهر وقال الشافعي إ ن م ا قال مالك قولا مجملا يغسل وينقى و إ ذ ا أ ن ق ي الميت بماء قراح أ و ماء غيره أ ج ز أ ذلك من غسله ولكن أ ح ب إ ل ي أ ن يغسل ثلاثا فصاعدا لا يقصر عن ثلاث لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أ و خمسا و إ ن أ ن ق و ا في اقل من ثلاث مرات أ ج ز ا ولا نرى أ ن قول النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا هو على معنى ا ل إ ن ق ا ء ثلاثا أ و خمسا ولم يؤقط وكذلك قال الفقهاء وهم أ ع ل م بمعاني الحديث وقال أ ح م د و إ س ح ا ق وتكون الغسلات بماء وسدر ويكون كافور في الآخرة شيء من الآخرة حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود وشبابه قالا حدثنا ش ع ب ة عن خليد بن جعفر سمع أ ب ا ن ظ ر ة يحدث عن أ ب ي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب الطيب المسك قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أ ب ي عن ش ع ب ة عن خليد بن جعفر عن أ ب ي ن ض ر ة عن أ ب ي سعيد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال هو أ ط ي ب طيبكم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم وهو قول أ ح م د و إ س ح ا ق وقد كره بعض أ ه ل العلم المسك للميت قال وقد رواه المستمر بن الريان أ ي ض ا عن أ ب ي ن ظ ر ة عن أ ب ي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي قال يحيى بن سعيد المستمر بن الريان ث ق ة قال يحيى خليد بن جعفر ث ق ة حدثنا محمد بن عبد الملك بن أ ب ي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار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 في الذي يغسل الميت فقال بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إ ذ ا غسل ميتا فعليه الغسل وقال بعضهم عليه الوضوء وقال ولا واجبا وهكذا قال الشافعي. وقال قال مالك الغسل الميت الشافعي ميتا غسل ذلك غسل من أحمد من بن أستحب أنس أرى أ ر ج و أ ن لا يجب عليه الغسل و أ م ا الوضوء ف أ ق ل ما قيل فيه وقال إ س ح ا ق لا بد من الوضوء قال وقد روي عن عبد الله بن المبارك أ ن ه قال لا يغتسل ولا ي ت و ض أ من غسل الميت حدثنا قتيبة حدثنا عبد سعيد عثمان خثيم بن عن بن بن عن بن المفضل عن عبد الله قتيبة بن بن جبير بشر عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض ف إ ن ه ا من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وفي الباب عن س م ر ة وابن عمر و ع ا ئ ش ة قال أ ب و عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أ ه ل العلم وقال ابن المبارك أ ح ب إ ل ي أ ن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها وقال أ ح م د و إ س ح ا ق أ ح ب الثياب إ ل ي ن ا أ ن يكفن فيها البياض ويستحب حسن الكفن حدثنا محمد بن بشار حدثنا حدثنا حسان محمد قتادة بن بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار عن بن حسان عن محمد بن سيرين عن بشار عمار هشام قال عمر عكرمة أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ولي أ ح د ك م أ خ ا ه فليحسن كفنه وفيه عن جابر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب وقال ابن المبارك قال سلام بن أ ب ي مطيع في قوله وليحسن أ ح د ك م كفن اخيه قال هو الصفاء وليس بالمرتفع حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن ع ر و ة عن أبيه عن ع أبيه ا ئ ش ة قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ث ل ا ث ة أ ث و ا ب بيض ي م ا ن ي ة ليس فيها قميص ولا ع م ا م ة قال فذكروا ل ع ا ئ ش ة قولهم في ثوبين وبرد ح ب ر ة فقالت قد أ ت ي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا بشر بن السري عن ز ا ئ د ة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن ح م ز ة بن عبد المطلب في ن م ر ة في ثوب واحد قال وفي الباب عن علي وابن عباس وعبد الله بن مغفل وابن عمر قال أ ب و عيسى حديث ع ا ئ ش ة حديث حسن صحيح وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفه ة عائشة وحديث رويت أصح الأحاديث التي رويت في النبي ا صلى ل ل كفن عليه والعمل على عائشة عند العلم عليه وسلم أهل النبي صلى الله عليه وسلم قال الثوري حديث وغيرهم سفيان من أصحاب أكثر يكفن الرجل في ثلاث أ ث و ا ب إ ن شئت في قميص ولفافتين و إ ن شئت في ثلاث لفائف ويجزي ثوب واحد إ ن لم يجدوا ثوبين والثوبان يجزيان و ا ل ث ل ا ث ة لمن وجدها أ ح ب إ ل ي ه م وهو قول الشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق قالوا تكفن ا ل م ر أ ة في خ م س ة أ ث و ا ب حدثنا أ ح م د بن منيع وعلي بن حجر قالا حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن جعفر بن خالد عن أ ب ي ه عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا ل أ ه ل جعفر طعاما ف إ ن ه قد جاءهم ما يشغلهم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كان بعض أ ه ل العلم يستحب أ ن يوجه إ ل ى أ ه ل الميت شيء لشغلهم ب ا ل م ص ي ب ة وهو قول الشافعي قال أ ب و عيسى وجعفر بن خالد هو ابن س ا ر ة وهو ث ق ة روى عنه ابن جريج حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني زبيد ا ل أ ي ا م ي عن إ ب ر ا ه ي م عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا ب د ع و ة ا ل ج ا ه ل ي ة قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا احمد بن منيع حدثنا قران بن تمام ومروان بن معاويه ويزيد بن هارون عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ر ب ي ع ة ا ل أ س د ي قال مات رجل من ا ل أ ن ص ا ر يقال له قرضه بن كعب فنيح عليه فجاء ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة فصعد المنبر فحمد الله و أ ث ن ى عليه وقال ما بال النوح في ا ل إ س ل ا م أ م ا إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح و ع ي ه عذب ب م ا ن ي ل ع ل ي ه و ف ي ا ل ب ا ب عن عمر وعلي و أ ب ي موسى وقيس بن عاصم و أ ب ي ه ر ي ر ة و ج ن ا د ة بن مالك و أ ن س و أ م ع ا ط ي ة و س م ر ة و أ ب ي مالك ا ل أ ش ع ر ي قال المغيرة أبو عيسى حديث حديثا